ولهذه العلة استوجبت أن تبنى لأن آخرها حين قطع عن الإضافة صار وسط الكلمة ووسط الكلمة لا يكون إلا مبنيا وإنما بنيت على الضم لأنها في حالة الإضافة تعرب تارة بالنصف وأخرى بالخفض فخصت عند البناء بالضم الذي خالف حركتي إعرابها ليعلم أنها مبنية لا معربة قوله الأدب مستقى من المأذوبة وهي طعام لا سبب له الا ابتغاء المحمدة فليست كالوليمه وهي طعام العرس ولا كالوكيره وهي طعام البناء ولا كالخرس وهو طعام الولاده ولا كالإعذار وهو طعام الختان ولا كالشندخيه وهي طعام الاملاك ولا كالنقيعه وهي طعام القادم من سفر بل بل تكون لغير سبب من هذه الأسباب والموجب لصنعها اكتساب المحامد وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض يعني مدعاته سبع القرآن بصريع صنعه الله للناس لهم فيه منافع وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو الناس إلى المحامد انتهى أفاده ابن الأمباري في شرح المقامات انتهى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 ذكرتها حسب الإمكان مع حذف حرف العص للميزان حرصا على جمع المعاني الغر وربما تركت معنى اشتهر كمن يرسها ويترك القمر وإن أكن أهملت قيدا يعتبر في بعضها فالعذر ضيق الشعر قوله الصعى بضم السين هو أصغر نجم في بنات نعش تمتحن برؤيته الأبصار وما أحسن قول بعض أهل العراق في الحجاج الثقصي شكونا إليه خراب السوادي فحرم فينا لحوم البقر فكنا كما قال من قبلنا أريها السهى فتريني القمر انتهى رتدتها كمعجم على الولا معتبرا للباب حرفا أولا كذلك اعتبرت ثانيا ثلاث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 عزلي على خلفي إلى القاموس والعذر الاقتداء ببطليوس في شرح ما ثلثه بالنفري قوله ببطليوس هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس اللغوي نسبة لبطليوس قرية من قرى المغرب وقوله بالنفري متعلق بثلثه لأن مثلثاته منثورة لكنها تفوق الدر المنظوم انتهى حيث أتى بكل معنى شارد معبدا له بذكر الشاهد وهل يقاس غائب بشاهدي أو ينكر المبسر ضوء البدري والاقتباء أيضا بجامع اللغة إذ بلغ التحرير منه مبلغا لله در ربه ما أبلغ أتى أخيرا بحلال السحر قوله لله در إلى آخره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 وللفارس المجرب لا أبله له وعلى هذا فسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم لمن لمن استشاره في النكاح عليك بذات الدين تربت يداك وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله أسب إذا أجدت القول ظلما كذاك يقال للرجل المجيد انتهى ذرة قوله لله ذر ربه أي صاحبه وهو السيد محمد بن السيد حسام الدين بن السيد علي وهو صاحب كتاب الرموز اختصر في جامع اللغة صحة الجوهري وزاد عليه من المغرب والفائق وقانون الأدب والتكميلة والتهديب والمجمل ومقدمة الزمقشري وكتاب السيبويه وغيرها انتهى بذاءة غريبة في الوضع يعشقها كل رقيق الطبيع يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر قوله فينتشي أي يذكر يقال انتشى أي سكرة ورجل نشوان بين النشوة بالفتح والكسر فائدة قال التعالدي النشوة أول السكر والنهل أول الشرب والوقف اول الشيء والنعاس اول النوم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 حيث ثميري في الدجا بالبالي وليس ثوب كبري بالبالي والصف لم يمر لي بالبالي فاصفح عن الزلات وقبل عذري قوله حيث سمير أي من أسامره وأحادثه في الليل بالبالي أي وسواس صدري ويجمع على بلابه انتهت المقدمة باب الألف وفيه إحدى وخمسون كلمة أجمت الحلف هي الأباء والامتناع من كذا إباء والغثيان يا أخي أباء وهو كراهه الطعام فبر قوله أجمت الحلف ومن ذلك قول كعب بن مالك من سره ضرب يرعدل بعضه بعضا كمعمة الأباء المحرق قوله أباء يقولون للمريض إذا أبل الأكل ما هذا الأباء بضم الهمزة ينزلونه منزلة الأدواء أي الأمراض كالبوال والهيام ونحوهما انتهى بالرطب لغتنا عن الماء أبلو ثم الجمال إبل وإبلو وقصص عند النصارى أبلو جمع أبيل لعظيم القدر قوله بالرطب متعلق بالاغتناع أي الاكتفاء بأكل العشب الذي فيه رطوبة عن شرد الماء يسمى أبلا بفتح الهمزة قوله لعظيم القدر أي من قسيس ونحوه قال عمرو بن عبد الجن وما قدس الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح ابن مريم انتهى وخامة من الطعام أبلا ولعداوة يقال ابله وعاهة بالجسم تدعى أبله وحاجة أيضا فكن ذا خبر وسمة خف من بعير أثره بالشيء الاستيثار ثلث اثره والجبب والحال القبيح اسره وجوهر السيف دعوا بالأثره قوله وسمة خف أي الفعلة الواحدة من قولك أثرت البعيرة إذا وسمت باطن خطه بسمة يعرف بها إثره وسم تلك السمه أثرة بالضم انتهى في الأرض تأثير بمشي أثره معثيرة الميت ثم الاثر جمع لإثاث واما الاثر سمات أخفاف جمار تسري فرند فرند سيث وبضم أثره غلاقة السمي فتلك إثر وهي ورونق المحيّ أثر أثر جرح بعد برء فدري قوله الأثر بفتح الهمدة وسكون الثاء المثلثة في رند السيف أي جوهر قال ساعدة ابن حوبة الهزل يقف سيفا فرى أثره في جانبيه كأنه مدارج شبثان لهن هميم أي دبيب شبثان جمع شب دويبة كثيرة الأرجل والفتح عن الأصمعي وغيره وغيره يرويه بالضم. انتهى. المجد عندهم هو الأثال جمع الإثلة أث إثال والإثلة الأصلو وجل أثال اسمة أو جبل من صخر وعد شيء من كئثما أثمو والخمر أو مطلق ذنب أثمو جمع أثو من أو أثيم أثمو ثم الأثام لجزاء الوزر تهيد شر بين قوم أجل قطيع وحش أو مهن فإجل ووجع في عنق والأجل جمع أجيل أي أخير فزر قوله تهيج شر يقال أجل عليهم الشر يأجله من باب ضرب إذا أثاره قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية وقال خوات بن جبير وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله قوله ووجع في عنق ذكره الفراء وحكى عن أبي الجراح العقيلي أنه قال بي إجل فاجلوني أي داوني وقوله أي أخير وهو الشيء المتأخر عن وقته ومثله الاجل وهو ضد العاجل انتهى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 والوجه في المسير ذاك اخذ وجاء جمع اخذه والاخذ جمع اخاذ حفر كالبئر قوله حفر بالجر بدل من اخاذ أي حفر يجتمع فيها الماء قال الأخطن فظل مرتبيا والاخذ قد حميت وظن أن سبيل الماء مسموله ورمد وجنة العيس اخذ وحفر مثل الحياض فالاخذ ومنع بعل من نكاح فأخذ بالسحر للسيب أو للبكر وقوة بالحركات أدّ داهية فضيع أمر أدّ أبو قبيلة فذاك أدّ والأدّ بالفتح هو اسم الهدر قوله الأدّ بالحركات الثلاث في فوق الهمزة القوة وبالفتح فقط الهدر في القوّي والإد بالكسر الداهية وفضيع الأمر ومنه لقد جئتم شيئا إدا والأد بالضم أبو قبيلة وهو أد بن طابخة جد ثمين انتهى حمل المشقات فهذاك الأدد ثم الدواهي فسروها بالإدد جمعا لإدة بكسر وأدد جد يعد في الجدود الطهري قوله الأدد بفتح الهمزة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 وضربك الأذن فذاك أذن إباحة الشيء وعلم أذن وسامع لكل قول أذن تسكين ذاله كضم يجري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 وعقدة ليست حل أربة بجذب طرفها في ذاك عمري قوله وحاجة تحتاجها فإربة يقال أرب الرجل بكسر الرأي إذا احتاج قال الله تعالى غير أولي الإربة قوله بجذب طرفها متعلق بليست تحل فإن حلته فهي أنشوطة انتهى وحاجة سقوط أعضاء أرب حق كذا وجمع إربة إرب وأربة بالضم جمعها أرب لعقدة إن جذبت لم تجري إذا ضربت العضو قيل أربا وإن مهرت قيل فيك أربا وربما قالوا فلان أربا صار أريبا ماهرا ذا خبري قوله إذا ضربت العضو ويسمى العضو إربا بكسر الهمزة وتكون الراء وجمعه آراب قوله وإن مهرت أي حذقت ومنه قول قيس بن الخطيم فردت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقاربي انتهى وموضع واليوم أربعاء جداول للماء أربعاء تربع القاعد أربعاء أيضا عمود لبيوت الشعر قوله وموضع واليوم إلى آخره غير أن اليوم أي المعروفة من أيام الأسبوع فيه الفتح والكسر والأربعاء بالفتح خاصة اسم موضع قال سحيم بن وسيل الرياحي ألم ترنا بالأربعاء وخيلنا غدا تدعانا قعنب والكياهل ويروى الأربعاء بضم الهمزة والباء والأربعاء بكسر الباء لا غير الجداول التي يسقى بها الزرع واحدها ربيع والاربعاء بضم الباء عمود من أعمدة الخباء وحكى اللحياني قعد فلان الاربعاء بفتح الهمزه وضم الباء والاربعاء بضمهما مع المد والاربعاوى بضمهما مع الف مقصوره ومعناه قعد متربعا انتهى اضرام نار باشتعال ارثو والأصل والميراث كل ارثو جمع إراث أي وقود أرث والأرث رقط اللون أيضا فدري قوله والميراث أي في الحسب والمال وقال ابن الاعرابي الورث في المال والارث في الحسب وقوله الأرث رقط اللون جمع النعجة الأرثاء والكتيبة الأرثاء انتهى ضعف وقوة وظهر اجر والأصل والإزار كل ازر لمعقد الإزار قيل ازر كذا الإزار واحد من أزر ضيق وشدة وحبس أزل داهية أو كذب فازل وأذل والجمع منه أزل أي قدم بالكسر فحفظ كسر قوله وشدة أي في العيش قال زهير وإن أفسد المال الجماعات والأزل ويقال أذل القوم أموالهم إذا حبسوها عن المرعى وأزلت الفرس قصرت حبله وضيقت عليه انتهى قوله أو كذب يعني أن الإذل بكسر الهمزة يطلق على الكذب حكاه ابن الأعراضي وأنشد لبن داية يقولون إزل حب ليلى وودها وقد كذبوا ما في مودتها إزل. انتهى وسلق نحل زجر شات اسوا اصل البنا بالحركات اسوا وان يقل الى الافاعي اسوا يخطعن منها واتى اسم واحدة واحده لفض اسوه هيئته يقال فيها اسوه والقدوه اسمها لديهم اسوه والكسر في هذا الاخير يجري والحزن والدواء سموه اسا وإثوة أي قدوة جاء إسى جمعا لها وإن تشأ فقل أسى هيئات اسو قد اتت بالكسر قوله اسى الاسى بالفتح الحزن وهو مصدر اتيت على الشيء وأيضا الدواء يفتح أوله فيقصر ويكثر فيمد قال الأعشى عنده الحزم والتقى وأسى الصدع وحمل لمعظم الأثقال والاسى والاسى بالكسر والضم جمع اسوه واسوه وهي القدوة قال الشاعر لئن مالك خلى علي مكانه لفي اسوه ان كنت باغيه الاسى والاسى بالكسر خاصه جمع اسوه وهي هيئة الاسو وهو الطب وجمع سور بلد أسوار وفي السوار لغه اسوار وفيه أيضا قد اتى اسوار والفارس الرامي وجا بالكسر قوله وجا بالكسر أي اسوار بمعنى رام النبل من القوت وقد روي بالوجهين قول الخنساء كانه تحت طي البرد اسوار انتهى عطف وعقد ثم حبس اصر وحلف وثقب اذن اصر وثقل عهد وذنب أسر بالحركة في فوق همز تجري قوله وثقل عهد مع طفان على حلف فهما بالكف. وقوله وذنب مبتدا وأسر بالضم خبر انتهى إن وثبت أصلة قيل أصل أي حية أو خبث الماء أصل أو أر أصل الشيء قل فيه أصل وأصل الرأي لحزن الأمر قولوه أي حية بيان للأصلة وهي حية صغيرة تشبه الرئة تسب على الإنسان إذا لقيته قال الراجد وكشة الأفعى ونفخ الأصلة وقيل أصل الماء بكسر الصاد إذا تغير ريحه وخبت فعمه من الحماء. ويقال أصل الرأي أو العقل أو أصل الرأي أو العقل بكسر الصاد إذا جاد.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 قوله دم رماد أي ودم ورماد يعجنان وتجبر بهم القدر المكسورة فقوله جبر بالفتحي مفعول لأجله أي لأجل جبري إلى آخره قال الراجل قد أصلحت قدرا لها باخرى انتهى وفخ اذن بل وظفر أفه والحين والأوان ذاك إفه وفي تقدر يقال أفه وأفة بالضم كل مر قوله وسق أذن بل وذفر أي بل ووسق ظفر لكن ذكر التعالبي في فقه اللغة في فق ما يتولد في البدن من الفضور والأوساخ أن الوسق إذا كان في الأذن فهو أصل فإذا كان في الأوطار فهو تبثل ثم قال فإذا كان في الرأس فهو حزاز وهبرية وإبرية فإذا كان في سائر البدن فهو درن فإذا كان في العين فهو رمص فإذا جفت فهو غمص فإذا كانت الأنف فهو مخاط، فإذا جفت فهو نكث، فإذا كانت الأسنان فهو حفر لفتح الفاء وسكونها فإذا كان في الشدقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبدي فهو زبد. انتهى. للفرت والمنع يقال أثكو، وكل باطل وزور أثكو، وجاء جمعا لأفوك أفكو ذي كذب في قوله وزوره قوله للصرف أي عن الأمر يقال أفقتوه بفتح الفاء إذا صرفته عن أمر يريده وقلبت رأيه قال عروة بن أزينة انتكوا عن أحسن الصنيعه مأفوكا ففي آخرين قد أفقوا انتهى ومرة الأكل تسمى اكله وجرب في الجسم يدعى ولقمه ولقمة واحدة فأكلة ومن ينم واتى بالكسر تاكل الأسنان سموه الأكل وإكلة أعنيت ميمة اكل جمع لها وقد يضمى والأكل لأكلة أي لقمة في الثغري قوله وقد يضمى أي أكلة المفرد وأكل الجمع قولوه لأكلة أي جمع لأكلة بضم الهمزة انتهى وكل ما يؤكل فالأكل والأكل مع غيرك فالإكل وحكة في جسد أكال وأنت ذو أكل وحظ وقر قوله فالأكال هو مصدر اكلت الرجل بمد الهمزه إذا أكلت معه قوله ذو أكل بضم الهمزه أي حظ فالعفل التفسير انتهى صفاء لون والصراخ أل والعهد والذمة فهو إل وأول من كل شيء أل أما الأليل فأنين الضر قوله والذمة ومنه قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قوله واول من كل شيء ألو ومن ذلك ما أنشد أبو بكر بن دريد لمن زحلوقة زلو بها العينان تنهلو ينادي الآخر الألو ألا حلو ألا حلو هو القبر الذي فيه جثوم الناس تحتلو انتهى ورفع صوت بالدعاء ألا وحربة وطعنة والإلا قرابة كالال ثم الألا راعية ترعى بعيدا فدر قوله وحربة قال الراجد إن تقبل اليوم إن تقبل اليوم فما بي علة هذا سلاح كامل وألا وقوله وطعنه أي بالحربة انتهى للرزء صوت رأة هو الألال وصفحه السكين ايضا واليل هي القرابات وقد جاء اولى جمعا لاله مضت في شعري اداه الاستفتاح والعرض ألا واسم لنعمه كما اتى الى وألوة وهي اليمين فاولى جمع لها وكالذين يجري قوله واسم لنعمه الى اخره يعني أن الالى بالفتح والكسر النعمه والجمع آلاء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 وجاء في محل أولى أُلَّا لكنها ضرورة في الشعر. قوله في قصر بتشديد الصاد ومن ذلك قول الربيع بن ضبع فإن كنائني لنساء صدق وما ألا بلية ولا أساء. وقوله لكنها ضرورة في الشعر أي لا لغة وقيل لغة نادرة من ذلك قول الراجد ما بين أُلَّاكي إلى أُلَّاكي. انتهى. وشجر مر هو الألاء جمع ألات ثم والإلاء جمع لألية حوتها الشاء وبأولئي شر لجمع تسر قوله الألاء بتكحي الهمزة شجر مر الطعن حسن المنظر واحدته ألات قال الشاعر كأنكم ومدحكم بجيرا أبالجا كمن تبح الألاء يراه الناس أخضر من بعيد وتمنعه المرارة والعناء والالاء جمع أليا وهي لحمة العجل وأولاء بضم الهنزة مبنيا على الكسر اسم اليشار به إلى الجماعة المذكر والمؤنث قال جرير ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام عشر مئين في الحساب ألف وألفة كذا أليف إلف وقد أتى جمع ألوف ألف شديد ألفة وحب جمع قوله وألفة أي مودة فهو مصدر ألفته ألفا وألفة قال الشاعر زعمتم أن إخوتكم قريش لهم ألف وليس لكم إله انتهى حادثة وضد نهي أمر والعجب الشديد كل امر. جمع أمور كبحوك أمر هذا ومعناه كثير الأمر قوله والعجب بفتح العين وهو ما يتعجب منه قال الله تعالى لقد جئت شيئا إمرا قوله جمع أمور بفتح الهمسة كبحوك أمر بضمها مع سكون المين للخفة وأصله بضمتين قال طرف فضل أحلامهم عن جارهم رحب الأزرع بالخير أمر انتهى يقال في غدا أميرا امر وكثر معنا اتى لأميره وفي تعجب يقال أمرا في العجب من امرته فاستدري قوله وكثر أي الشيء بضم التاء فعلا لازما هو معنى أمير بكسر الميم وأما أمر بفتح الميم فهو بمعنى غدا أميرا أو ضد أو بمعنى أكثر الشيء يقال أمرت الشيء وأمرته إذا كثرته قال تعالى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهْلِكَ أن قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا أي أسترنا عددهم انتهى والقصد والشج برأس أم ولغة في الأم جاء الإم وقيل أصف كل شيء أم فانظر إلى أم القرى واستقر قوله والقصد قيل رأى إنسان سهل بن عمرو مارا فقال له أين أمك يريد أين قصدك فظن أنه يتأله عن أمه فقال ذهب التطحا فقال أساء سمعا فأساء جابة والجابة اسم مصر والمصر الإجابة قوله وشج برأس أم واسم الحجر الذي يشج أميمه وجمعه أمائم قال الفرزق كأن رؤوس الناس إذا سمعوا بها مشدخة هاماتها بالأمائم قولها فانظر تفريع على قوله أصل كل شيء أمه وقوله واستقري أي تسبع فأم القرى مكة وأم الكتاب الفاتحة أو اللوخ المحفوظ وأم الرمح الراية قوله والشج الشج بالرأس في ترتيب الشجاج إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحمة ولم تسل الدم فهي الباضعة فإن أسالته فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السنحاء فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كثرته فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت ام الرأس فهي اامه فإذا لم يبق بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق فهي دامغة فإن وصلت جوفه فهي جائفة انتهى قوله وشجة بالرأس تدعى أمة ولعمة والائتمام إمة جماعة الناس وحين أمة والرجل الحاوي خصال الخير قوله وشجة بالرأس إلى آخره فيمصر من قولهم أمه يأمه يا إذا شجه واسم الشجة أمة مندودة ومأمومة ولا غاية بعدها قال الشاعر يشكري فأما هو أما عنه الذي يقوم مقام الجناعة أو الرجل الحاوي خصال الخير قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن ساعدة إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده انتهى أما اليسير والقريب فالأمام والقصد ثم جمع إمة إمم أي نعمة وجمع أمة أمم وقد مضت قريبة في الذكر قولوه أي نعمة ومن ذلك قول علي بن زيد ثم بعد النعيم والملك والإمة وارتهم هناك القبور انتهى بضد خوف فسر الأمان مؤتمن مؤتمن أمين وناقة حاذقة أمون مأمونة في مشيها من عثره قوله مؤتمن إلى عثره يعني أن الأمين يطلق على المؤتمن بكسر الميم وعلى المؤتمن بفتحها وعلى المكسور أنشب ابن الأعرابي ذريني إنها إبلي وإني بها لولا محافظتي ضنين إذا خفت أنقف حجرتيها بكثر لم يخن فيه الأمين قال الأمين هنا الذي اتمنك وقوله مأمون بيان لحاذقة ومن ذلك قول النابغة فلا يا بعد لأي الحقتين بأولى القوم دعلبة أمون انتهى ومفتر أي كالأنين أن وقيل في الأوان أيضا إن بالكفر والفتح وأما ان فانه قلامة للظفر واتارق الدنيا هو الاواب ومصطر لاوب الاواب وجمع ايد ات اواب وشدد ايابهم في العشر قوله ومصطر لاوب بتشديد الواو الواو يقوب الاواب بكسر الهمضه كما قال الحمال مصطر حمل يحمل وصحت الواو مع انكسار ما قبلها لقوتها بالادغام وقوله وشدد إلى آخره أي شدد بعض القراء إياه من قوله تعالى إن إلينا إياهم وهذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون سعالا وأصوهو إواعا كما ذكرنا غير أنه لم يعتد بالواو الأولى حاجزا لسكونها والساكن حاجز ضعيف فأبدل من الواو الثانية ياء الانتصار الهمزة فصار إوياه ثم قرب في الواو الأولى ياء أيضا لاجتماع ياء وواو والسكون إحداهما الوجه الثاني أن يكون وزنه في عالا فيكون وزنه إيوابا فاعتلى كما اعتلى سيد وميت والفعل منه على هذا أيب وأصله أيوب ثم اعتلى كما ذكرنا والوجه الأول أقيت لأنهم قالوا في المصدر التأويل انتعى والذكر القضيب فهو أيرو محافة السدة قطم إيرو ريح الصبا يقال فيها أور ثم الإيار يا أسف قوله القضيب بدل من الذكر خوفا من أن يتوهم أن المراد بالذكر ضد الأنثى وقوله ريح الصبا أي ريح الشمال يقال فيها أور قال الشاعر مطاعم أي سار إذا الأور هبتي ويروى إذا الإير وإذا الهير إنها وحية ومفطر أن الأين وحينك الحاضر فهو الإين جمع ايوان أي بكسر اون لصفة موصوفة بالكبر انتهى باب الألف باب الباب وفيه ثلاث وثلاثون كلمة شدة حرب والعذاب بأس ولبئيس أي شديد بأس وشدة الحاجة فهي بؤس وجاء هذا يا فتى بالكفر تقاعد الشخص بأرض بتع أما نبيذ عسل فبتع وجاز فيه الفتح ثم بتع جمع لأبتع شديد الأزر قوله نبيذ عسل إلى آخر فائدة في تقسيم أجناس الخمر الصهداء من العنب السكر من التمر النبيذ من الزبيب البتع من العسل من العسل السكركة المزر من الزرع الفضيخ من البسر انتهى تعالي ونفض شق البداد البد والمثل فيه كالبديد البد جمع أبد لانفراج بد لأ الوجه الثاني من الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب فتمة باب الباء وضرب قصار ثيابا بذر وواحد الابزار وفتح بذر وجمع بزراء بمد بذر كثيرة الأولاد مثل البذر قوله البزر البذر بفتح الباء ضرب القصار الثوب عند القصارة ويقال للخشبة التي يضرب بها النبذة والبيزارة والبذر بالكسر والفتح أحد ابزار القدر. والبزه بالضم جمع البجراء من النساء وهي كثيرة الولد انتهى وسعة الأرض هي البساط وكل ما يبسط فالبساط وجمع بسط قد أتى بساط لناقة مع ابنها في البر وسعة وضد قبض بسط وناقة مع ابنها فبسط وجمع هذه وبساط بسط وهو الذي يفرش ايك الحفر قوله بسط البسط بفتح الباء ضد القبض ومصدر بسط الله الرزق والسعه وبالكسر الناقه المتروكه مع ولدها لا تمنع وجمعها بسط بضم الباء وسكون السين وابساط وبساط والبسط أيضا بالضم جمع بساط بضم الباء وهو ما بسط على الأرض انتهى القشر والكشط فذاك بشر ثم طلاقه المحيا بشر جمع بشير قد أتاك بشر واستعملوا بشرى بغير الخير قوله البشر بفتح الباء مصطر بشرت الجلد إذا قشرته ومصر بشرت الحرف من الكتاب إذا كشفته والبشر بالكسر طلاقه الوجه يقال بشرته ببشر حسن والبشر بالضم جمع بشير واصله الضم ثم خسفه قرأ بعض القراء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال الأبيرد اليربوعي ولم تاتنا يوما باخباره البشر قولوه واستعملوا بشرة أي وما تصرف منها في غير الخير أي في غير الأخبار بالخير فاستعملوها أيضا في الإخبار بالشر قال تعالى تبشرهم بعذاب أليم والعلة فيه أن البشرة والبشارة إنما سميت بذلك لاستبانة تأثيرها في بشرة وجه من بشر بها وقد تتغير بشرة الوجه للمساءة للمكروه كما تتغير عند المسرة بالمحبوب إلا أنه إذا أطلق لفظها يقع على الخير نحو لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما أن النذاره تكون عند إطلاق لفظها في الشر ونظيرها وعد, وعد تستعمل عند الإطلاق في الخير كقولهم في الشجر المورق شجر واعد اي يعد بالثمار وتستعمل مقيدة في الشر نحو النار وعدها الله الذين كفروا انتهى ضم أديم لأديم بصر ثم يخاطى بعد ذا والبصر نوع من الأحجار أما البصر فغله الشيء كنحو الخصر قوله بصر البصر بفتح الباء وتكون الصاد ضم أدين إلى أدين آخر ثم يخاطان كما يفعل بالثوب والبصر بالكسر حجارة بيض رهوة فإذا جت عليها تاء التأمين فتحته قال ذرمه تداعين باسم الشيب في متتلم جوانبه من بصرة وسلامه قال العباس بن مرداس إن كان جلمود بصر لا أؤبسه اوقد عليه فأحميه فينصدع والبصر بالضم غلظ كل شيء وجمعه ابصار انتهى الجمع والخرق الصغير بصر والجزء من ليل فذاك بصع وأبصع والجمع فيه بصع لأحمق يفعل ما لا يدري شق وري وجماع ضبع ما بين واحد وعشر بضع جمع بضيع ونكاح بضع لم أعني بالبضيع غير البحر قوله بضع بفتح الباء هو الشق ومنه قيل للشجة التي تشق اللحم شقا خفيفا ضاضعة والبضع والبضوع الري من الماء والبضع مصدر بضعت, بضعت المرأة إذا باشرتها وأكثر ما يقال بضعتها والبضع بالكفر والفتح ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة وقال غيره وجرى عليه الناظم ما بين واحد إلى عشرة وهو الصحيح لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين وكانت سبعا فيما ذكره المفسرون والبضع بالضم النكاح والبضع جمع بضيع وهو البحر انتهى ما بين سفري فرج أنثى بذره وهدر القول فذاك بذر وجمع بذراء النساء بذر أو أبذر ذي قلفة بالذكر أرض بأسفان اسمها بعال ولعب مع زوجة بعال أو النكاح ثم والبعال لجبل مرتفع من صخر قبيلة فتلجمى لبكر وأول من كل شيء بكر وجاء جمعا لبكور بكر أعني به مبادرا في الأمر قوله فتى الجمال بكر قال التعالبي البكر بمنزلة الفتى والقلوس بمنزلة الجارية والجمل بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الإنسان وقوله بك بفتح الباء وسكون الكاف قبيلة من قبائل العرب وهي أخت تغلب قال جرير بن الخطة يخاطب الأخطن اتغضب ان تعذ الناس بكرا وبيت العز في بكر تليد والبكر ايضا الفك من الإبل وجمعه بكاره قال امرؤ القيس يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال وبكر, وبكر كل شيء بكسر الباء اوله والبكر بضم الباء جمع بكور بفتحها وهو المبادر وأصله بكر بضمتين ثم خفت انتهى وشجر من سنديان بلخ ومتكبر أوستح بلخ جمع بليخ اسم نهر بلخو والبلخاء الحمقاء فدري في البلاد بلد أو بلدة بالأرض هيئة اللفوق بلدة نقاء بين الحاجبين بلدة نقاء ما بينهما من شعر لبالغ الأمر يقال بلغ وقيل أيضا للتمام بلغ مفتر بلغ الكلام بلغ صار بليغا ذا معان غري الغمس في الما والذهاب البل ثم المباح والشفاء البل جمع أبل أي لئيم بل أو من غدا زا وقهر قوله البل بفتح الباء مصدر بللت الشيء في الماء ونحوه ومصدر بل الشيء إذا ذهب قال كثير وكان لها باغ سوايا فبلتي وأما البل بكثر الباء فهو المباح بلغة حمير واختلف الناس في معنى, في معنى قول عبد المطلب في زمزم وهي لشارب حل وبل قال الأصمعي مباح وقال قول بل اتباع لحل كما قيل حسن بثا وشيطان الليطان وقال قوم بل شفاء من قولهم بل من مرضه وأبل واستبل إذا برئ وأما البل بالضم فجمع أبل وهو الرجل اللئيم أو الممتنع مما يريده انتهى ثم الغنى من بعد فقر بل والريح مع غيث كذا والبلة أثر غيث صحة والبله بقية العشب الطري نضر وصلة لرحم بلالي وما يبل ثما بالبلالي ثمن بلاله على بلالي تجمع أي رطوبة الم نضر قوله بلالي بفتح الباء على مثل حزاني وقطاني اسم لصلة الرحم من قولهم بل رحمه قالت ليلى الأخيالية فلا والله يبن أبي عقيل تبلك بعدها عندي بلالي والبلال بالكسر ما يبل الفن من الماء قال الأخفل وابن المراغة حابس أعياره مرمى القصية ما يذقن بلاله والبلال بضم الباء جمع بلاله بضمها وهي رقوبة الماء القليل قال الشاعر بلغنا نفيفي وارتشفن بلالتي وصلينني جمر الأسى المتضرم انتهى أصابع أطرافها البنان وبنة وجمعها بنان رائحة الأشياء والبنان هي الرياض كل لك بالزهر قوله البنان بالفتح الأصابع أو أطرافها وبالكسر جمع بنة كجنان جمع جنة وهي الرائحة طيبة كانت أو كريهة قال الشاعر وعالت بنان المسك حفا مرجلا على مثل بدر لاحف الظلمات انتهى نور نبات أصفر بهار مساخرات عندهم بهار ثلاثمائة رطل البهار كذا متاع البيت حتى الخصر قوله بهار هو بالفتح نبت له نور أصفر وبالكسر المساخرة من قولهم باهرني فبهرته انتهى فساد سوق واختبار دور وحفرة تنبع ماء أمبير ورجل بور وقوم بور أي ذو ضلال موجل للخسر قوله ورجل بور إلى آخره يعني أن البور يوفق به المفرد والجمع يقال رجل بور أي ذو ضلال وقول بور أي ضالون قال الله تعالى وكنتم قوم بور وقال عبد الله السهيني برسول المليك إن لساني رافق ما فتقت إذ أنا بور انتهى الشرط الفرش المكان بيت والقبر والكعبة ثم البيت اسم إلى القوت وأما البوت فشجر أشبه بالزعرور واسم مكان فيه تبر بيش بالهند نبت وهو ثم بيش وقبيلة لها يقال بوش والفتح في هذا الاخير يجري ظرف ووصل وفراق بين والارض قدر مد طرف دين جمع بوان او بوان بون وهو عمود صدر بيت الشعر قوله ظرف وهو مسافة ما بين الشيئين منه ليت بيني وبينك بعد المشرقين وقوله ووصل وفراق أي فهو من الأضباب ومن استعماله في الوصل قوله تعالى لقد تقطع بينكم في قراءة من رفعه وبه فسر قول قوات بن جبير الأنصاري وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجل وقوله, و... وقوله والأرض إلى آخره يعني أن البين بالكثرة قطعة من الأرض قدر مد البصر قال ابن مقبل بسرو حمير ابوال البغال به انا تسديت وهنا ذلك البينه انتهى انتهى باب الباء باب التاء وفيه ثماني كلمات الكسر والهلاك كل تبر وذهب من قبل سبك تبر وجمع تبراء بمد تبر لناقه صفراء مثل التبر والعلف من تبن فهذا تبن وقدح ضخم كبير تبن جمع تبانة بفتح تبن لفتح الذهن وحسن الفكر وضع تراب فوق فتك ترب ضرب ترائب كذا والترب مثل كسنا والتراب الترب ترائب الشخص عظام الصدر ومصدر لترب الشيء الترب وجمع ترب الشخص في العمر الترب وجمع تربة بضم الترب أي قطعة من التراب فدري قوله التراب بفتح التاء مع تحريك الراء مفطر تربت يداه إذا خسرت وترب الرجل إذا استقر وترب الشيء إذا في التراب وفي حديث, وفي حديث علي رضي الله عنه لئن وليت بني أمية لأنفضنهم نفض القصار الوزام الثربة والوزام جمع وزامه وهي الحزة من الكرش فاذا سقطت في التراب احتاجت إلى نفط شديد وهذا الحديث مما حرفه اهل الحديث فرواه التراب الوزمة والترب بالكسر المساوي في العمر وجمعه ثرب بكثر التاء والترب بضم التاء جمع ترباه بالضم وهي القطعة من التراب انتهى كونك تافعا لقوم تسع اخذك تسعا مثله والتسع من جملة الاعداد ثم التسع جزء من التسعة مثل العشر لضجة ورفعة قلتلة وضجعة من فسل ستلة بقية الدين تسمى تلة وسلة أي حاجة بالكسر قوله تلة التلة بالضم بقية الدين على رأي أبي عمر المطرزي والمعروف تلاوة وتلية انتهى وصول غائبا لأهل تم والفات لا تخفى عليك تم مرادف التمان جاء تم التم بالضم أو بالفتح أو بالكسر غلبة العشق الشديد تيمة والشاف فوق الاربعين تيمة لؤة والقرط أيضا تومة وبيضة النعام غاز الجمر قوله تيمة التيمة بفتح التاء غلبة العشق على القلب حتى يصيره كالعبد لمحبوبه يقال تامه يتيمه ومنه قيل رجل متيم كما يقال معبد ومنه تيم اللات أي عبد اللات واللات صنم كان يعبد في الجاهلية والتيمة بالكسر الشاة الزائدة على الأربعين أو التي يربيها الرجل في منزله ليأكلها ومنه الحديث التيمة بصاحبها ويقال أتأمر الرجل إذا زبها والتومه بالضم القرط أو اللؤلؤة وجمعه توم قال الرمه وجه كأن الندى والشمس مرتعوه إذا توقد في أفناه التوم انتهى انتهى باب التاء باب التاء وفيه أربع عشرة كلمة الصبر في الحرب هو الثبات سير لشد الرحل فالثبات والداء إن يشتد فالثبات يعجز عن تحرك من ضر كبيرة العجيزة الثقال من كرهت صحبتهم ثقال وفي ثقيل لغة ثقال مثل خفاف في خفيف يجري قوله استقال بفتح الثاء المرأة العظيمه الكفل الثقيله في التصرف قال الراعي ثقال إذا راد النساء خريدة صناع فقد صادت لدي الغوانية واستقال بالكسر الأشياء الرزينه ومن تكره صحبتهم من الناس قال الشاعر شنئت ثقال الناس في كل مجلس فيا رب لا تغفر لكل ثقيل انتهى باليد روزك الثقيل ثقل واسم إلى الحمل الثقيل ثقل جمع ثقيل كخبير ثقل والثاقل الكامل وزنا فدري قل إن بدا حمل فتاة ثقلت أو أخذ المتاع سفر ثقلت أو غدت الأشياء ثقالا ثقلت ضد لخفت يا فريد العصر ذكر مثالب عيوب سلب كل بعير هرم فسلب جمع ثلوب يا نبيه سلب لكل شخص خامل في الذكر كونك ثالث الرجال ثلث والولد الثالث فهو سلث والجزء من ثلاثة فسلث كذا ثلث يا وحيد الدهر والصوف والضأن الكثير ثلة هلكة تدعى لديهم ثلة جماعة الناس تسمى ثلة والفتح في تراب قعر البئر قوله ثلة الثلة بفتح التاء الصوف يقال كساء جيد الثلة ولا يقال للشعر ولا للوبر ثلة فإذا خلط معهم الصوف سمي جميع ذلك ثلة والسلة أيضا. لأنا لا الفقير ألب أجبتي. غل. وأما السلة بالكفر فالهلكة عن المطرز وبالضم الجماعة من الناس انتهى. ثم الهلاك عندهم هو السلل وجمع ثلة بكسر للثلال وقد مضت وجمع ثلة ثلال بالضم قد بينتها في شعري ومرت السكر تسمى ثملة هيئته يقال فيها ثملة وما تبقى في الإناء ثملة من ماء من خصوص الخمر أخذك ثمن ما بقوم ثمنوا أو أن تكون ثامنا واستمنوا اغناء عيث سبعة والثمن جزء ثمان في الحساب يجري قوله ثمن بفتح الثاء مصدر ثمنت ثمنت القوم إذا أخذت ثمن أموالهم وكذا إذا كنت لهم ثامنا ويختلف المضارع منهما فيقال في الأول أثمن بالضم وفي الثاني أثمن بالكسر والثم بالكسر من إضماء الإبل وهو إضماءها سبعة أيام وورودها في الثامن ومن اللغويين من ينكره والثم بالضم جزء من ثمانية انتهى المدح لا غير هو الثناء وللعقار اسم هو الثناء واعدل عن اثنين وقل ثناء ثم المثاني اي أم الذكر قولوه المدح لا غير أي لا غيره وهو رد على من يقول إنه يستعمل في الذنب واحتج بقول الشاعر أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجوربي وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أنه أراد أني أقيم لك الذنب مقام الثناء كما قال تعالى تبشرهم بعذاب أليم والعذاب ليس ببشارة وإنما المعنى أقيم لهم الإنذار بالعذاب مقام البشارة والثناء بالكثر عقال البعير حكاه صاحب كتاب العين وأكثر اللغويين ينكرون ذلك ويقولون إنما يقولون عقلت البعير بثنايين غير غير مهنون ولو كان الثناء بالهمز مستعمل في المفرد لستعمل في التسمية انتهى الطي والإعراض كل ثني وما من كل شيء سنيو جمع جمع سني جمع يا فطين الثني من ابن سنتين فدر وثار هاجة الحروب ثورة جماعة الثيران فهي ثيرة والثار عندهم يسمى ثورة أي قتل قاتل ولو في السر قوله ثورة الثورة بالفتح الفعلة من ثار إذا هاجة والثيرة بكثر التاء مع سكون الياء أو تحريكها جماعة الثيران قال الأعشاء وسط النهار تراعي ثيرة الرتعة والثورة بالدم السأر قال الشاعر فلبت به ثاري فأدركت ثورتي بني عامر هل كنت في ثورتي نكسة انتهى جماعة النحل عظيم ثول غلاف غرمول البعير سيل وجمع أسول وثولا سول شاف بها شبه جنون الحجر قوله الثول الثول بفتح الثاء جماعة النحل ولا واحد لها من لفظها والثول العظيم والثيل بالكسر غلاف قضيل البعير وبالضم جمع أسول وثولاء وهي الشات التي أصابها الثول وهو شبه جنون يعتري خصوص الغنم انتهى انتهى باب التاء باب الجيم وفيه سبع وستون كلمه جاءوت أي يخطوا قميصي جاوه وما به يخاف فهو جئوه لغبره في حمره قل جؤ وحئ وجمع جؤ لقد جاء الجؤا سيرا به يخاف ففهم تدري قوله جاء بفتح الجيمها على المد مصدر جاءي الفرس يجاء تعلم يعلم جؤة وهي حمرة يخالطها الثواد والجاء بالكسر جمع جاء وهي موضع منخفض يجتمع فيه الماء والجاء أيضا جمع جؤ بالكسر وهو سير يخاط به والجؤ بالضم جمع الجؤة المذكورة مضمومة الجيم انت تحفظ بالصفر تلقيح نخل عندهم جباب وجمع جذى الدر جبلا وسمي المال الكثير جبلا وعدد الناس الكثير جبلا بالضم إن أردت أو بالكثري قوله جبلا الجبل بفتح الجيم مع تكون الباء مصدر جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم الطبيعة جبلا والجبل بالكسر المال الكثير قال الراجز وحاجب كردسه من نبي مال جبلي وللجبل بالضم والكسر العدد الكثير من الناس قال الهزلي منايا يقربن الحطوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالأنس الجبلي سائدة الجبلة والخيم والطبع والنجرة والطبيعة والنبيتة والضريبة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والشيمة والغريزة والنجار بمعنى انتهى وجه وقوة وغيث جبلة وامرأة غليظة والجبلة جماعة أو كثرة كالجبلة لقدح من خشب ذي كبر ووسد الأرض العظيم الجبل وسيد وعالم والجبل إلى الكثير كل مقابر الجبار والعبد جبر جمعه جدار وملك بالكسر والجبار يوم الثلاثة ولدا من هدر قوله الجبار هو بالفتح رحبة المقابر وبالكسر جمع جبر وهو العبد وبه سمي جبريل ومعناه عبد قار الملوك واحدهم جبر والجبار بالضم الهدر وفي الحديث جرح العجماء جدار يوم الاحد أول والاثنين اهول والثلاثاء ذبار والاربعاء ودار والخميس مؤلف والجمعه عروبه والسبت شيا انتهى البرق فوق الركبتين جثوه وهيئه الجاثي تسمى جثوه مجموع ترب قيل فيه جثوه بالضم والفتح له والكسر قوله جثوه الجثوة بفتح الجين البروك خاصمهم مرة قائما وأدثوا إذا ما جثوا للركب وكملي من جثوة أسكفت خصومي من بعد طول الصحب والجثوة بالكسر هيئة الجاثي على ركبتين والجثوة بالضم والفتح ولعب بأكرة فجحسة هيئته يقال فيها جحسة وموضع بالحرمين جحسة ما مرء في يد من عظمه عظمة والقطع حظ جد والاجتهاد ضد هجل جد وجانب وجاء جمعا جد واسم لما بين الكلام قوله جد الجد بفتح الجيم العظمة والجلال قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا والجد القطع والجد الحظ والسعد وفي الحديث ولا ينفع ذا الجد من كالجد أي من كان له سعد في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة إنما ينتفع بالعمل الصالح والجد بالكسر الاجتهاد ونقيض الهزل وبالضم الجانب من كل شيء قاله الخليل وجمع الجدة من الشياه وهي التي لا لبن فيها وجمع الجداء من السنين وهي التي لا ينزل فيها غيث وجمع الجداء من الإبل وهي المقطوعة الأذن وجمع الجداء من النساء وهي التي لا ثدي لها والجد أيضا بالضم البئر تكون بين الكلى قال الراعي حتى وردنا لتم خمس بائس جدا تعاوره الرياح وبيلة انتهى أم أب وأم أم جدة ومصدر الشيء الجديد جدة مدينة أي بالحجاز جدة والضم والكسر لشط النهر قوله جدة الجدة بفتح الجيم أم الاب أو أم الأم كما أنها الفعلة الواحدة من الجد وهو القطع والجدة بالكسر مفتر الشيء الجديد وجدة الرد للشباب قال الهزلي يا له يا له, له نفسي كان جدة خالق شاطرقة في الجبل تخالف لونه قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر انتهى للنبت والحائط قيل جدر وللنبات قيل ايضا جذر وجمع جدر اي جدار جدر وآفة الاطفال داء الجدر والسنة الشديدة الجداع اما الجدال فاسمه جداع والكلاء الذاوي هو الجداع كذا وبيم الكلم المدر القتل والصرع وعود جدل والصدر بالفتح وكثر جدل جمع جديل أي زمام جدل وجمع جدلاء لدرع الكر قولوه جدل الجد بفتح الجيم وسكون الدال شدة الفصل قال خلق الأقطع يهد الفرزق هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساح أو لجدل الأداهم والجدل مصدر جدلت الرجل إذا صرعته وأنقيته في الجدالة وهي الأرض وأكثر ما يقال جدلته بالتشديد والجدل العود الشديد هذه كلها مفتوحه الأوائل والجدل بالكسر والفتح الصدر والجدل بضم الجيم جمع جديل وهو زمام الناقة وجمع الدرع الجدلاء وهي المحكمة انتهى فالسلق شيئا عن سوى الجذاد والقطع والإسراع فالجذاد بالحركات ثم والجذاد حجارة مشوبه بالتبر حبث بهيم دون علف جذع وساق نخلة لديهم جذع وجذع والجمع منه جذع معناه ساق الثنايا الغر وفسروا بالقطع لفظ الجزم والأصل معنى قد أتى للجزم جزماء كف مفرد من جزم أو أجزم أي ذو لسان يسري قوله الجزم بفتح الجيم القطع وبكسرها أصط كل شيء قال أوس بن حجر غني تأوى بأولادها لتهذك جزم سميم بن مر والجزم الضم جمع الكف الجزماء وهي المقطوعة وجمع الأجزم من الرجال وهو الذي أصابه الجزام أو مقطوع اليد انتهى لنقر طائر يقال جزوة وقطعة من حطب فجزوة وشعلة النار تسمى جزوة والفتح والكسر بها قد يجري قوله جزوة الجزوة بفتح الجيم نقر الطائر بالنقار وبالكسر القطعة من الحطب وجمعها جزى قال ابن مقبل باتت حواطب ليلة يلتمثن لها جزل الجزى غير خوار ولا ذعر والجزوة بتثليف الجيم الشعلة من النار قال تعالى أو جزوة من النار انتهى نوع من النبت اسمه جرجار وآخر قيل له جرجير كريمة النوق اسمها جرجور صبورة سريعة في السير قولوه جرجار الجرجار والجرجير نوعان من النبات قال النابغة الزبياني يتحلب اليعضيد من أشداقها صفرا مناخرها من الجرجار والجرجور من الإبل العظيمة ويقال هي الكريمة قال العجاج أنت وهبت هجنة جرجورا أدم وعيسا مغفا خبورا والمغف فيار الإبل الواحده مغصة عن يعقوب انتهى حلي وطير اسمه الجراد وجرد وجمعه جراد للأرض لا تنبت والجراد اسم لموضع بعيد قصري قوله الجراد وبفتح الجيم طير معروف والجراد أيضا ضرب من الكل يصنع على هيئته وشكله والجراد بالكسر جمع جرد وهي الأرض التي لا تمت شيئا وجراد بالضم اسم موضع قال المصراد العنبري أقول لناقتي عجلا وحنك إلى الوقض ونحن على جراد وبعده أتاح الله يا عجلا بلادا هواديها مرباث العهادي وأفقاها فرواها بوضق مخارجه كأطراف المزاد فما عن بغضه منا وزهد فبذلنا بها عليا مرادي ولكن الحوادث أضغضتنا عن الوقب وأطراف الثمادي وقال أبو علي هذه الأبيات لهلال المزني قالها وقد اغترض عن قومه انتهى لمرة الجر يقال جره وللئنا الفخار ثم الجرة لغدة البعير أما الجرة فهي إناء الحب وقت البذر. قوله لغدة البعير أي التي يخرجها من جوفه ثم يرددها قوله إناء الحب أي من حديد المسكوب الأسفل يوضع فيه الجر ويمشي به الأكار حتى ينشر الحبة في الجريب انتهى افساد أرض من نبات جرزه أكل شديد مثله والجرز لباس جلد للنساء والجرز اسم عمود من حديد قوله جرز الجرز بالفتح مصدر جرزت جرز الأرض النباتة إذا أسدته والجرز الأكل الشديد وأما الجرز بالكسر لباس تلبته النساء من الجلود أو الوضر والجرز بالضم ضرب من السلاح وهو عمود من الحديد انتهى وسمة وكسقطين جرف وما استطال من رمال جرف ما أكل السيل بأرض جرف وموضع أي بالحجاز القفر قوله وسمة أي علامة من سمات الإبل وقوله موضع أي بقرب المدينة انتهى قبيلة قطع وكسب جرم ذنب وجز مثل ذا والجرم الجسم والصوت وأما الجرم ففسرته العلماء بالوزر قوله جرم بفتح الجيم قبيلة من قبائل اليمن والجرم أيضا القط يقال جرم الشيء يجرمه ومنه جرام النخل وهو قطافه والجرم الكسب يقال فلان جريمة أهله أي كاسبهم ومنه قوله تعالى ولا يجرم أنكم شنآن قوم والجرم بالفتح والضم الزنب مصدر جريمة فهو جار إذا أذنب لغة في أجرم قال ابن براقة وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه والجرم أيضا مصدر جرم الشاة إذا جزها وأما الجرم بالكسر فالجسم أو الصوت أو اللون حكى ذلك الكوفيون ولم تعرفها البصريون. انتهى والاكتفاء واسم شخص جزء وبعض شيء وبضم جزء بالرطب الاكتفاء عن الماء جزء واسم لأعشاب الفلاة الخضر قوله جزء الجزء بفتح الجيم مفطر جزأت بالشيء أجزأ إذا اكتفيت به وجزء اسم رجل وهو جزء ابن الحارث قال الشاعر فدعاني إلى الرهان والخيل زماع كثيرة نشواني قال عشرون ان سبقت وعشر منك يا جزء ليس شانك شاني والجزء بضم الجيم وكسرها البعض عن يعقوب والجزء بالضم ايضا العشر انتهى قليل ماء بل ومال جزعه وقطعه من كل شيء جزعة نصاب سكين يسمى جزعه وجزع الانسان ضد الصبر لخرج من يمن فالجزع اسم له والقطع اما الجزع فمنحن الوادي وجاء الجزع جمع جزوع جمع جزع فدره قوله الجزع هو بفتح الجيم الخرج اليمني قال ابو الطحان أضاءت لهم احتابهم ووجوههم دوج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه والجزع أيضا القطع والجزع بالكسر من عطف الوادي وقال الأصمعي هو منحناه والجزع بالضم جمع جزوع وأصله جزع بضمتين ثم قصفا فقوله جمع جزع بالجر بدل من جزوع أو عطف بيان انتهى وكامل وفر عطاء جزل والحطب الغليظ أما الجزل فبعض ما يعطى وابل جزل اي خرجت في قروها من ظهري قوله هو الحطب الغليظ اي بشرط ان يكون يابسا فائده ذكر ابو بكر التعالبي فصلا في تفصيل الاسماء والاوصاف الواقعة على الاشياء اليابسة فقال الجزل الحطب اليابس الجليد الماء اليابس الجبن اللبن اليابس القديد والوشيق اللحم اليابس القضب التمر اليابس القشع الجلد اليابس القفة الشجرة اليابسة الحشيش الكلأ اليابس الخشل المقل اليابس الصلد الحجر اليابس البعر الروث اليابس الصلصال الطين اليابس انتهى في قطع الشيء يقال جزل أو دبر البعير قيل جزلة. وجاد رأي خالد أي جزلا والشيء أي صار عظيم القدر قوله والشيء أي وجزل الشيء إذا عظم انتهى وذو سارة لديهم جسر بجانب الوادي الممر جسر جمع جسور أي شجاع جسر وجاء فتح الجسر للممر وقطعة السلح تسمى جعرة هيئته يقال فيها جعرة والحبل قد شد بوسط جعرة خوف سقوط مستقن في البئر قوله جعرة الجعرة بضم الجيم أثر الجعار وهو حبل يشد في وسط المستقن الماء لئلا تزل قدمه فيسقط في البئر فيمسكه ذلك الحبل انتهى تسمية خلق ووضع جعل وجمع جعلان المياه جعله وما على فعل جعلت جعل ومثله جعالة بالكفر وضد بر اسمه الجفاء كذا المجافات هي الجفاء وما نفاه السيل فالجفاء وضاطل لا نفع فيه فدر القاء بحر سمكا فالجفل وروث فيل وبفتح جفل جمع جفول من رياح جفل يسرع بالسحاب أي في المر سوق وكسب واحتيال جلب والرحل مع ما فيه فهو جلب سواد ليل وسحاب جلب لا ماء فيه وأتى بالكفر قوله والرحل هو بيت الرجل ويطلق على ما يوضع فوق ظهر البعير قوله وسحاب جلب بضم الجيم وهو الرقيق الذي لا ماء فيه جمعوا جلده بضم الجين وكسرها انتهى للضرب والقوي قالوا جلده ثم ايهابوا كل شيء جلده وجمع الجليد قالوا جلده لرجل ذو قوة وأزل بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول كثمة باب الجيم عظمة ولولنا جلال وجمع جل فرس جلال وفي الجليل لغة جلال لكل من كان عظيم القدر قوله جلال الجلال بفتح الجيم العظمة وكان أبو, وكان أبو حاتم يزعم أنه لا يقال إلا في حق الله عز وجل وذلك غلط لقول هربت بفشرم فلاذا جلال هبته لجلاله ولاذا ضياع هن يتركن للفقر والجلال بالضم لغة في الجليل كما يقال كبير وكبار وعظيم وعظام انتهى وللعظيم والحقير قل جلال وجلة بالكثر جمع هاجل وجمع جلة بضم الجلال والكل قد مر قريب الذكر قوله والحقير إلى آخره أي لأن الحقير قد يكون عظيما عند من هو أحقر منه انتهى وجز صوف الشاف فهو الجلم وشحم سديها فذاك الجلم والجلم اتهمه بالمفراث قرض الثوب بالمقراب والألم جمعه جمال وسمق من والجمال بالضم لغة في الجميل انتهى أم من صدة فجام وإبل ذات, ذات اغتلا من جيم والحرف والديباج أم الجوم فجمع جام يا ذكي الفكر من كل شيء من الكثير جم واسم الشياطين وثلث جم وصدق جمع أجم جم لرجل لا رمح معه فدر قوله جم الجم بالضم جمع الرجل الأجم وهو الذي لا رمح معه قال التعالبي رجل حاف من النعل والخف عريان من الثياب حاسر من العمامة أعزل من السلاح اكشف من الترس أميل من السيف أجم من الرمح أنكب من القوس كل ذلك بمعنى خال انتهى وراحة من تعب جمامه أما الشعور فصمها جمام وملء اعلى مكيل جمامو مثلث الجيم بغير نكر وقوله جمام الجمام بفتح الجيم الراحة من التعب وبالكثر الشعور واحدتها جمه بضم الجيم كما أنه الماء المجتمع واحدتها جمة بالفتح قال زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتجممي وجمام المكيال يضم ويفتح ويكسر وهو أن تملأه إلى اعاليه وقيل هو أن يمسح أعلى انتهى ناحية تباعد جناب والمشي للجانب والجناب هو القياد ثم والجناب للبائزات الجنب فحصا تسري يد وابط كتف جناح بيت إلى مهدية الجناح والإثم والذنب هو الجناح جوانح الشخص ظلوع الصدر الميل والإقبال كل جنح وأول الليل فهذا جنح أو ضمه جمع جنوح جنح لناقة تجنح عند السير قوله جنح هو بفتح الجيم ميل السفينة إلى أحد شقيها وإقبال الرجل على الشيء وميله إليه ومنه قوله تعالى وإن جنحوا للسلم تجنح لها وجنح الليل وجنحه بالكثر والضم أوله والجنح بالضم لا غير جمع الجنوح من الإبل وهي التي تجنح أي تميل في سيرها من النشاط قال طرفا جنود فاق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معالي مصعدي انتهى روح وقلب ثوب الجنان ليل حريم ثم والجنان حدائق الأشجار والجنان للترس تتقي بها من ضر قوله حدائق الأشجار جمع حديقة وهي كل بستان عليه حائط ادخل إلى البستان فهو الجنة ملائق جن جنون جنة والدرع والستر يسمى جنة وما يقل الحداد وهج الجمر قوله الجنة هي بفتح الجيم البستان وجمعها جنات وجنان والعامه توقع الجنان على الجنة الواحدة وذلك خطأ والجنة بكسر الجيم الجن واحدهم جان والجنة الملائكة وديه فسر قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وكذلك الجن قد يراد بهم الملائكة لاستتارهم عن العيون قال الأعشى وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر وتكون الجنة أيضا بمعنى الجنون الذي يعتري الإنسان من الجن قال تعالى أم يقولون به جنة وقال امرؤ القيس ويخضض في الآراء حتى كأنما به جنه من طائف غير معقب والجنه بالضم الدرع والستر وما يتقي به الحداد شرر النار انتهى من نظر الشيء بلحظ جهر في الشمس ان لم ير قيل جهرا والصوت أو صاحبه قد جهرا معناه قد صار شديد الجهر وجوف بيت قيل فيه جوه بهطة مجتمع الماجية مصدر جويت السقاء جوة إذا رقعته فكن ذا خبري أولوه جوة الجوة بفتح الجين مع تشديد الواو المسوحة جوف البيت قال النابغة ليست ترى حولها إلث وراكبها نشوان في جوة الباغوس مخبور أي في داخل الباغوس وهو موضع بالحيرة والجية بالكسر مجتمع الماء في هطة من الأرض وأصلها جية بياء وهمزة خففة الهمزة فقربت يا وأضرمت في يا الأصلية والجوة بالضم مصدر جويت السقاء إذا رقعته واسم الرقعة أيضا جو انتهى وكتب أيضا الجو بضم الجيم وتشديد الواو المفتوحة الرقعة في السقاء أو صد أو صدع الحديد أو النقرة في الأرض والجمع جوى بضم الجيم انتهى وحرقة من عشق وحزن حزن جوى ومنتن الماء فها ذاك جوى وجمع جوة لرقعة جوى أو صدأ أو اسم إحدى النقر الغيث فوق ديمة فالجود ودون وابل وأما الجيد فعنق جمع جواد جود وكرم والجوع فحفظ شعري قولوه الجود هو بفتح الجيم من المطر ما فوق الجيمة ودون الوابل قال الراجل وهو جهم بن سبل بن شعب أن الجواد بن الجواد بن سبل إن بيموا جاد وبل أراد أنه يزيد على ما يفعله غيره والجود بالكسر العنق قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نضته ولا بمعطل والجود بالضم جمع جواد والجود أيضا الكرم والجود الجوع وهو غريب لم يسمع إلا في بيت الهذلي تكاد يداه تسلماه رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل انتهى جاوز قوله باريته بيان لجاوزته وقد هو بالضم العطش الشبيل قال الشاعر ترك خاذلي عني بطيء كأن بيكو خاذلي منادى كأنه يقول لبعض عن نصري انتهى واسم هذا المصدر الجوار واسم في اسم مصدر له والجوار بالضم مع الهن وجوز لشيء وصفه قال امرؤ القيس فقلت. والجيز بالكسر شق الجبل قال الهدل الجولان والجول التراب التي تجول به أجيال وجيلان والجول بالدم جيا ومن جول الطوي رمانه والجول أيضا الجول جمع جائل وهو المضطرد قال زهير في الجول الرجراج الخيل الكثيرة في الحب والود يقال حبة والفتح في حبة في نحو البر وجمع حبة الفؤاد حب والقرط والحبيب كل حب خابية كذا الوداد حب وخشب يحمل نحو الزير بياض أثنان فقاطع حب، بذرة بقل حبة اتى حب، جمعا لها وجمع حبة حبب وهو الحبيب يا فداه عمري جليس ذي الملك يسمى بالحب. هيئة الاحتباء جمعوها حبا وجمع حبة بضم فحبى لحبة من عنب للغير تكسر الماء وموجه حباب مستر حاببتك والحب الحباب واسمثة وامرأة كل حباب واسم لشيطان كمثل فخر قوله حباب فائده ذكر التعاربي في فقه اللغة حصلا في أثماء الحيات وأوصافها فقال الحباب والشيطان الحية الخبيثة والحنش ما يصاد من الحيات والحفاث والحب الضخم منها والأسود العظيم وفيه سواد وقال حمزة الأسود هو الداهية وله خطيتان كخطيتين الجدي وشعر أسود وعرف طويل وبيه الثنان كالثنان التيس المرتل في المعزة والشجاع أسود أملت يضرب إلى بياض خبيث والاعيرج أخبة الحيات يقفز على الفارس حتى يصير معه في فرجه والأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياق وهي رقشاء دقيقة العنق عريضه الرأس والأفعوان الذكر من الأفاعي والعربد والعصود حية تنفخ ولا تؤذي والأرقم الذي فيه سواد وبياض والطفيتين الذي فيه خطان أسودان والخشاش الحية الخفيفة والثعبان العظيم منها وكذلك الأيم والأين والصل الحية التي إذا نهشت تقتل من ساعتها والجارية التي قد صغرت من الكبر وهي أخبث ما يكون وابن فترة حية شبه القضيب من الفبة في قد الشبر أو الفطر وهي من أخبث الحيات وإذا قرض من الإنسان نذا في الهواء فتقط عليه من فوق انتهى واسم الصور والجمال حبر والعالم النحرير أما الحبر فهو المداد أثر والحبر اسم سياب جدد لا دثر سفرة أسنان صور حبر ونغمة أو نعمة والحبر لامرأة أو أطم والحبر لعقدة تخرط أي من شجر قوله ونغمة بالغين المعجمة وهي الصوت المطرب وقيل المراد بها السماع في الجنة وقوله لامرأة هي بنت أبي ضيغم الشاعر وقوله أو من أي المدينة. وقوله لعقدة أي من خشب تخرق منها الآلية انتهى للضبط قيلة ولسجن حبس حجارة لحبس ماء حبس جمع حديث كرغيف حبس مسبل بوقفه للأجر الوس والعهد ورمل حبل والصيد بحبالة والحبل داهية وموضع والحبل لثمر العباه أي في البر قوله والصيد بحبالة كذا بخطه فيقرأ بإشباع الباء انتهى لورم البطن يقال حبن. وشبه دمل وقرد حبن وجمع أحبن الرجال حبن أي وارم البطن كثير الضر للذكر التعلب قيل حتر والاسم للشيء القليل حتر جمع حتار أي بكسر حتر لأسفل خبا وطرس الظفر قولوه أي بكسر أي في المفرد وأما الجمع فبالضم انتهى للمثل والقرن يقال حتن وان أردت قلت ايضا حتن وجمع حتناء بمد حتن لناقة مجرودة في السير وموضع والمنع أيضا حجر حصن وعقل والحطيم حجر جمع حجار حائط فالحجر كذمر القيسيه وابن حجر قوله حائط أي حائط الحجرة أي الغرفة وهو بدل من حجار انتهى وشجة مرة حج حجة وشحمة الأذن وأما الحجة فالشهر والعام وأما الحجة فتلك برهان لكل أمر ومكسر الحج هو الحجاج أو الجبال ثم والحجاج عظم يحوط العين والحجاج جمع لمن حج فكن ذا خبره المنع والشد بحبل حجز في وسط وكل أصل حجز ناحية عشيرة والحجز هو امتلاء البطن تفهم تدري ومرة الحجز لمنع حجزة وهيئة الحجز تسمى حجزة ومعقد الإذار يدعى حجزة وموضع التكة فحص تسري ومشية المقيدين حجل والقيد والخلخال وافتح حجل وجمع حجلاء بمد حجل لشات بيضة بياض در وموضع أي بالحجاز حده وغضب مضي سيف حده ما قل من ماء ودر حده والحد حاجز ومنع الغير قوله وغضب فائدة في ترتيب أحوال الغضب وتفصيلها أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا ثم الاخر وهو الغضب مع تكبر ورفع رأس ثم البرطمه وهي غضب مع عبوس وانتفاخ ثم الغيظ وهو غضب كامل للعاجز عن التشفي من قوله تعالى واذا خلوا عبدوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ثم الحرد بفتح الرأي وتسكينها وهو ان يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاضه ويهم به وهو ما في النظم ثم الحنق وهو شدة الارتياض مع الحقد ثم الاختلاط وهو أشد الغضب قال ابن السكيت اهماك الرجل وارمأك واصمأك إذا امتلأ غضبا انتهى ورجل مضى اسمه حداد والسكل والحزن هو الحداد وفي الحديد لغة حداد وان ترد جمعا فجئ بالكسر ان ترد اسم فقل حذار حذرت مشتق من الحذار هل رجل اكرم من حذار او ابنه ربيعه ذي البر للميل بالقلب يقال حذل ففهم واصل كل شيء حذل دارة زيل من قميص حزل وأسفل النطاق أي والحجر فساد دين شبه رمح حربة وهيئة الحرب تسمى حربة غرارة سوداء تدعى حربة والحرب معروف بغير نكر وربب والمنع قصد حرد والشق والثقب كذا والحرد بعض سنام مبعر والحرد جمع لأحرد سريع السير وضد برد يا اخي حر أم اسم فرج امرأة فحر كل خيار ضد عبد حر وولد الظبيت واسم الصقر أرض بها الأحجار سودا حر حرارة من عطش فحر وهي تقاس امه بحر وحرة الزفر هو اسم النحر قوله أرض بها الأحجار سودا حرة فائدة في تبصيل أسماء الأراضين وصفاتها إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر فهي الفضاء والبراح والعراء والصحراء والرهاء فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي الخبت والجدد والصحصح والصردح والقاء والقرقر فإن كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكناف والأطراف فهي السهب والخرق والسبسب والسملك فإذا كانت مع ذلك لا ماء فيها فهي الثلاث والمهمه والتنوفة والفيفاء والصرماء فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق فهي اليهماء والغطشة ثم إذا كانت تضل ذلكها فهي المضلة والمتيها، فإذا لم يقل لها أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل فإذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء والمفازة كناية عنها فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرت والمليع فإذا لم يكن فيها شيء فهي السبروت والبرقع فإذا كانت غليظة صلبة فهي الجنوب والجلد والصيداء والججد ثم إذا كانت صلبة يابيسة من غير حصى فهي الكلد والجعجاع فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل فهي البرقة والأبرق فإذا كانت ذات حصا فهي المحصى والمحصبة فإذا كانت كثيرة الحصى فهي الأمعز والمعزاء فإذا اجتملت عليها كلها حجار سود فهي الحرة المذكورة في النظم واللأبة فإذا كانت ذات حجارة كأنها الثكافين فهي الحزين فإذا كانت الأرض مطمئنة فهي الغائط أو مرتفعة فهي النجد انتهى ثم سواد العين يدعى حرفه صناعه قلة حظ حرفه وحبة الرشاد تدعى حرفه وثمن إلى الحرمان أو بالكسر أثر نار صوت ناب حرق والداء والتبريد ثم الحرق ما لقح النخل به والحرق جمع لما يوقد نار القدر قوله جمع لما يوقد إلى آخره أي جمع الحروب بفتح الحاء وهو ما توقد به النار من خرقة ونحوها انتهى ورجل ما تسمه حراق ومالح الماء هو الحراق للفرس العدائق الحراق والحرق اسم النار ذات الشرر ومرة الحرمان تدعى حرمة ومصدر لضد حل الحرمة ما لا يحل هذكه فالحرمة والحرم المكي محط الوزر والمنع والقهر بكل حرم وواجب كذا الحرام حرم جمع حريم وحرام حرم واسم لإحرام بغير نكر قوله وواجب كذا إلى آخره أن يقال له حرم لأنه يحرم تركه كما أن الحرام يسمى بذلك لأنه يحرم فعله قوله حريم أي حريم الدار وقوله وحرام أي محرم انتهى لفعل حرمان يقال حرم أولج أو قامر طيل حرم وضد حل أي أبيح حرما ومثل أحرم بحج يجري إذا أهم الأمر شخصا حزن وفرح الفتان قيض حزن وسهل الطريق ضد حزنا تحرف على اتقاط هذا الدر القتل والحيلة كل حس سماع شيء لا تراه حس صغيرة الاسماك تلك حس وجمعها الحساس يا من يدري قوله سماع شيء لا تراه حس وحس بكسر الحاء مع البناء على الكسر كريمة تقال عند الحرقة ولذع الحرارة مثل أحي بالحاء المهملة وإعجامها لحن وقد جاء في بعض الاخبار أن طلحه رضي الله عنه لما أصيب أصبعه يوم احد قال حسي فلما بلغت كلمته النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن صلحة قال حسي لقار مع الملائكة ومن كلامهم ضرب كلان فما قال حسي ولا بس ومنهم من ينوينهما انتهى مثل كفى والعد كل حسب ودفن ميت بين فخر حسب والفخر بالآباء فهو حسب وجمع شخص أبيض محمر قوله وجمع شخص إلى آخره أي جمع أحسب وهو الأبيض المشرب بحمرة وكل من قد عد شيئا حسب أو ظن امرا قيل فيه حسب وإن يساخر بالجدود حسبا أو إن غدا ذاكر من ودر قوله وكل من قد عد شيئا حسبا بفتح السين واسم المفطر منه الحسبان لضم الحاء ومنه قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان وأما حسب بمعنى ظن فهو بكسر السين ومصدره المحسبه واسم المصدر حسبان بكسر الحاء انتهى دره نقاء رمل مستقيل حسن وجمع حسنة بكسر حسن نافئة من جبل والحسن هو الجمال وهو أصل أسري وكل ما استحسن يدعى بحسن حسنة في جمعها قالوا حسن لقرية كثبان رمل الحسن وجمع حسنة من فعال البر. قوله نقاء رمل إلى آخره وقوله بعده حسنة في جمعها قالوا حسن في هذه المادة مخالفة لما في القاموس وحرر انتهى مصححه قصير نخل ليس يفقه حش ومخرج بالحركة في حشو وميت في بطن أم الحشو للياب في الحشيش للمخضر أحاط أو ضيق معنى حصرة ومنعي عن الكلام حصر أو غيره ثم يقال حصرى في ضيق إحليل مياق فدر وسرعة انطباق فخ حضب وحية مع صوت خيل شدب جمع حضاب يا أخي حضب عود به حرك نفس الجمر القرب والمشهد يدعى حضرة وذكر غائب بخير حضرة أو ضم والغيبة ضد الحضرة بالضم أو بالفتح أو بالكسر وثم لنجم في السماء حضاري كريمة النوق ادعو بالحضاري وجمل أصيب بالحضاري وذاك داء في الجمال مزري قوله وثم لنجم يشبه سهيلا يطلع قبله حضاري بكسر الراء في جميع أحواله كحزامي انتهامه. وضم طائر لبيض حضن وكنف وتحت ابط حضن وجمع معده حضون حضن زبي طويل آخر ذو قصري قوله زبي إلى آخره أي هي, أي هي التي لها زبيان بضم الضاء أي ظلفان أحدهما طويل والآخر قصير انتهى قال مصححه كذا في خط الناظم بنقط الضاء في النظم والهامشة وفي وغيره من كتب اللغة التي بأيدينا أن الحظون التي أحد طبييها أكبر من الآخر والطبي بضم الطائل المهملة حلمة الضرأ وهو الخلف وقوله في النظم معزة الذي في القاموس وشرحه أن الواحدة ماعز وماعزة ومعزة انتهى شبه بثور جبد حطاف كذا جمل حطاف لجهة في المشي والحطاط بالضم كل منتن في النشر وضد باطل ثبوت حق وجمل الرابع عام حق مقرة أعلى كتف فحق كذلوع عام خشب للعطر قوله وجمل الرابعة عام إلى آخره فائدة في ترتيب سن البعير عن الثعالبين ولد ناقة ساعة تضعه أمه سليل ثم سقد وحوار فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه فهو فصيل فإذا كانت في السنة الثانية فهو ابن مخاض فإذا كان في الثالثة فهو ابن لبون فإذا كان في الرابعة واستحق أن يحمل عليه فهو حق كما في النظم فإذا كانت في الخامسة فهو جذع فإذا كانت في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني فإذا كان في التابعة وألقى رباعيته فهو رباع فإذا كان في الثامنه فهو السديث فإذا كان في التاسعة وفطر نابه فهو باجل فإذا كان في العاشرة فهو مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعدا فإذا كاد يهرم وفيه بقية فهو عود فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا انكسرت انيابه فهو سلب فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماد لأنه يمد ريقه ولا يستطيع أن يحدثه فإذا فتح كما هرمه فهو فحش انتهى نازلة حق فتيح حق وناقة لأربع فحقة ولإناء خشب قل حقة وغادة أيضا لطيب النشر الله لطيب النشر أي الرائحة أي سميت الغادة وهي المرأة الحسنى حقا تشبيها لها بحققة العطر لطيب رائحتها انتهى أما اعتقاد الضغن فهو حقد زى والإسم والاسم منه شقد جمع حقود أي عدو حقد معد من خلى عن خير لمن أدل غيره قل حقرة واكثره إن يفحب للفظ فقرة وذل زيد هو معنى حقراء ثم الحقير لصغير القدر داء وأرض ذات خصب حقلة ناحية حشف تمر حقلة بقية الماء بحوض حقلة بالضم أو بالفتح أو بالكسر وجوب حق ضد عقد حل ما بعد أرض مكة فحل جمع الأحل من خيول حل رخو القوائم الذي لم يجري ومرة الحلول تدعى حلة وموضع به صخور حلة ومجمع البيوت ثم الحلة هي الإزار والرداء فدري هي الإزار إلى آخره فإذا قال التعالدي في فقه اللغة لا يقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين اثنين من جنس واحد ولا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه خرج ولا يقال للحبل قرن إلا أن يقرن فيه بعيران ولا يقال للقوم رفقه إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد أو في مسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقه ولم يذهب عنهم اسم الرفيق ولا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصوغ، ولا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماه بالشمس أو النار ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار ولا يقال للثوب مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان ولا يقال للمجلس النادي إلا إذا كان فيه أهله ولا يقال للريح دليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى ولا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا ولا يقال للذي يجد البرد خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعا ولا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرا ولا يقال للاسراع في السير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال له إهراع إلا إذا كان معه رعدة وقد نفق القرآن بهما ولا يقال للجبان كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو في ثلاث منها انتهى والأرض ذات الصخر فالحلات جمع حلاء شفة حلات قروحها يا صاحي والحلات قشرة جلد عند دبغ يجري ضد الحرام ثمفة حلال وما نآ عن حرم حلال كالصارة اليمين فالحلال مثل حلة فقل ذا خبري رفو قوائم البهيم الحلل وجمع صلة بكسر حلل وهي بيوت الشعر أما الحلل فجمع قله حواها شعر خير السباق تلك تدعى حلبة ومرة الحلب وأما الحلبة فإنها هيئته والحلبه اسم إلى حب صغير مر على البعير وضع سلس حلس وركب على الإكاف وهو الحلس في جمع أحلسا يقال حلس لما به اختلاف لون الظهر قومه وهو الحلس فائدة الحلس بالكسر أيضا اسم قدح من قداح الميسر وهي عشرة منها سبعة لها أنصباء وهي الفد والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلّى ومنها ثلاثة لا أنصباء لها وإنما جعلوها للتفثير وهي السفيح والمنيح والوغد وكانت العرب تقسم الجزور على ثمانية وعشرين جزءا للفج جزء وللتوأم جزءا وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة انتهى واسم اليمين حلف وحلف صداقة عهد صديق خلف وجمع حلفاء بمد خلف لامرأة صخابة بنكر قوله صخابة من الصفق وهو الصياح والجلبة انتهى مجرى الطعام ولشعر حلق واسم لخاتم الملوك حلق وجمع أحلق الحمير طلق دواؤه خفي وقطع الأير نزعك كردان الجمال حلم للعقل والصفح يقال حلم وما يرى في النوم فهو حلم حلمة لبعض نبت النظر إن نزع الكردان قيل حلم ورؤية النوم ومعنى حلم تفقب الجلد وأما حلما فعقل من حيث حسن الصبر عطية لأجل شيء حلو ومنسف الحائك فهو حلو في ضد مالح يقال حلو وقد اتى الحلو نقيض المر كريمة نقي وحر حم وادم بأرض طيء فحم ثم الجبال السود فحم حم ثم وجمع ثمة الفراق القدر قوله ثم الجبال السود إلى آخره في نسخة بدل هذا الشطر والفحم والجبال سودا ثم انتهى سم ابا الزوج لعرسه حمى والموضع المحمي يدعى بالحمى وحمة العقرب جمعها حمى محل ثم في الزبان تدري لعين ماء ساخن قل حمه ولمذاب الشحم أم الحمى فإنها منية والحمى لون السواد يا اخي المحمر حمامة وجمعها حمام قضاء موت اسمه الحمام وقل لكم هم إبل حمام والسيد الشريف عالي القدر قصر صهيل الخيل يدعى حمحمه واسم إلى بعض النبات حمحمه وإن أردت قلت فيه حمحمة وهو الذي يثمى لسان الثوري قد قيل في صوت الرجال حمس واسم مكان بالفلات حمس في جمع أحمس يقال حمس ذي شده ومنعة وقهر. ما كان في بطن فذاك حمل وإن على رأس وظهر حمل والقفلاء والدياث حمل جمع حمال وحميل فدر. كثير حمل اسمه الحمال وحامل الديات والحمال مصدر حملتك والحمال جمع لحامل لأي وقر صد وإشفاق جنون حن سفلة الجن كلاب حن وفي بني عذرة حي حن اسم ابيهم يا فريد العصر الغيظ والغيث الكثير حنق وصاحب الغيظ الشديد حنق وجمع أحنق وحنق حنق وهم سمان الجسم ضد الضمر الأم أو أخت وبنت حوبة ورقه القلب وأما الحيبة فالمنع والحاجة ثم الحوبة اسم إلى خطيئة أي وزري نقض إمامة رجوع حور عن حالة لضدها والحير للعين إتباع وأما الحور فجمع حوراء بعين تغري قوله حوراء بعين تغري بالغين المعجمة أي تغري المحبة على الهوى وهي العين السوداء من الحور بفتحتين وهو سواد الأحداث مع الابتسام فائدة في محاسن العين الدعج أن تكون شديدة السواد مع سعة المقلة البرج شدة سوادها وشدة الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب تسمة باب الخار أفرض وشق نحو تود خرق وكذب كدس خرق والصمق مع جمع لخرق خرق وجمع أخرق قليل الخير أوله والصمق إلى آخره فائدة في الصفات الأحمق إذا كان به أدنى حمق وأفوانه فهو أدنى فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في الأمور فهو أخرق فإذا كان به مع ذلك تسرع وفي قده طول مع ذلك فهو أهوج فإذا لم يكن له رأي يرجع إليه فهو مأفول ومأفوك فإذا كان عقله قد أخلق وتمزق فحتاج إلى أي يرقع فهو رقيع فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان ومرقعانة فإذا زاد حمقه فهو بوهة ويهفوف فإذا اشتد حمقه فهو خمفع وهمقع وهلباجة فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيق ولفيق انتهى من التعارب وقوله مع جمع لخرقاء مقصور للضرورة والخرقاء من الغنم من شقت أذناها عرضا فإذا شقت طولا فهي الشرقاء فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصوى انتهى انقطع الأرض بمشي خرقه وان تحير يقال خرق او كان لا يحسن اما خرق اي حمق وفيه ضبط الكسر قوله لا يحسن اي لا يحسن عمل شيء انتهى وذل خمر او سواه خرس نعم وقيل فيه ايضا خرس عند الولاده الطعام خرس وجمع اخرس اللسان فدر قوله عند الولادة الطعام خرث فصل في تقسين أطعمة الدعوات وغيرها طعام الضيف القرى طعام الدعوة المأدبة طعام الزائر التحفة طعام الإنلاك الشندخية طعام العرس الوليمة طعام الولادة الخرس كما في النظم الطعام عند حلق شعر المولود العقيقه طعام الختان العزيرة طعام المأتم الوظيمة طعام القادم من سفر النقيعة طعام البناء الوفيرة طعام المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنه طعام المستعجل قبل ادراك الغذاء العجالة طعام الكرامة القفي والزلة انتهى من التعالي لكذب والحذر قيل خرص عدجنا النحل ودب خرص والقرط مع شفرة رمح خرص بالفتح والضم لها والكسر قوله عود جنى النحل عبارة القاموس والأخراف أعواد يخرج بها العسل الواحد خرف كفرد وطنب وبرد انتهى ومرت أوراق الغصون خرط وقشر عود مثل ذا والخرط فساد در برع ثم الخرط جمعو خروطا أي جموح يجري قولوه ومرت إلى آخره أي ختها بيده بان يمسك الغصم من أعلى ويجرد ورقه ولذا يقولون من دونه خرف القتاد وهو شجر ذو شوك انتهى أرض بها الطين الحصى خشاء وموضع النخيل والخشاء اسم إلى التجويف والخشاء للعظم خلف الأذن فهم تدري احكام سقل السيف فهو خشب ورجل لا خير فيه خشب خشبة والجمع منها خشب وجمع خشباء لأرض الصخري قوله احكام سقل السيف فهو خشب واسم السيف السقير خشيب وللسيف أسماء تختلف باختلاف أوصافه فإذا كان السيف عريضا فهو صفيحة فإذا كان لطيفا فهو قضيب فإذا كان رقيقا فهو مهون فإذا كان فيه حجوز مطمئنة عن متنه فهو مفقر ومنه سمي برتقار فإذا كان قطاعا فهو مقصر ومجزل ومخزم وجواز وحسام وقاضب وحزام فإذا كان يمر في العظم فهو مصمم فإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبق. فإذا كان ماضيا في الضريبة فهو رسوب فإذا كان صارما لا ينتني فهو صنصامة فإذا كان في متنه أثر فهو مأثور، فإذا طال عليه الدهر فتكثر حده فهو قضم فإذا كانت شفرته حديدا ذكرا ومتنه أنيثا فهو مذكر والعرب تجمع أن ذلك من عمل الجن وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين التذكير والتأنيث حيث قال خير ما استعصمت به الكف وعض عبد ذكر عضه أنيث المهزي فإذا كان نافذاً ناضياً فهو إسليت فإذا كان له بريق فهو إبريق قال ابن أحمر تقلدت إبريقاً وعلقت جعبة لتهلك حيا زى زهاء فإذا كان طبع بالهند فهو مهند وهندي وهندواني أو بالمشارف وهي قرى بأرض العرب فهو مشرفي انتهى صغار طير اسمها خشاش وحشرات الأرض والخشاش عدوا بأنف البكر والخشاش للرجل الماضي بكل أمر حركة والفس ذاك خشف وولد الظبيت فهو خشف وجمع أخشف الرجال خشف شديد عدو أي سريع الثير قوله وولد الظبيت فهو خشف كما أن ولد الفيل ذرفل وولد الناقة حوار وولد الفرس مهر وولد الحمار جحش وولد البقرة عجل وولد البقرة الوحشية بحجج وبرغز وولد الشاة حمل وولد العنزي جدي وولد الأسد شبل وولد الأرية غفر وولد الضبع فرعل وولد الدب ديسم وولد الخنزير في النوس وولد الثعلب هجرس وولد الكلب جرو وولد الفاره درس وولد الضب حسل وولد, وولد القرد قشة وولد الأرنب خرنق وولد الوبر حنصنص وولد الحية حربش وولد الدجاجة فروج وولد النعام رال انتهى من الثعالب مصدر خص كالخصوص الخص لكل ناقص يقال خص بيت من الغاب فذاك خص حانوت خمار ونفس الخمر نخل كثير الحمل طلع خصب وضد جد قيد عيش خصب وجانب من كل شيء خصب والحية البيضاء بذات الصخر قوله خصب لطيفة قال العلامة الأمير في حاشيته على الشنشوري ومن لطائف الإشارات أن أول الخصب والغنى والعلم مكسور إشارة إلى أن صفات العلو الحسنة إنما تنال بالانخفاض بخلاف أضبادها من الجهل والخفض باء رفع أي من نصب نفسه خفض ومن خفض نفسه رفع ومن ذلك قلت أتبع النصب في الهجاء بخفض ويل الخفض جلية الرفع بادي مثل بدء الغنا وعلم وخصب بانخفاض والنصب في وقوله بذات الصخر أي بالجبال ذات الصخر انتهى منه وقطع زرع أخضر فالخضر هدود من واسم النبي الخضر وجمع أخضر وخضر خضر كخضرة واحدة من خضر كتب وضرب من جماع خطو والارض لم تمطر فتلك خط لموضع الحي يقال خط وشارع والفتح فيه يجري وفعلة من خط تدعى خطه أرض تحوزها بخط الخطه ورتبة الإنسان تدعى خطه وقصة تبدو بوجه الحذر ومرة الوعظ تسمى خطبه ثم التماس للنكاح الخطبه وما به يخطب فهو الخطبة وحمره اي في ثواب الشعر فحمره في قدرة تدعى خطب وخطبة النكاح جمعها خطب وجمع خطبة بمنبر خطب والخطب سهل اي سبيل الامر فالامر مع صرص الزمان خطب والخطبة الخاطب كل خطب جمع لأخطب وخطبها خطب في كل باختلاف لون يجري في الوعظ قل وفي النكاح خطبة نعم وفي قدرة لون خطبة وإن تريد صار خطيبا خطبا اتى سجع في الكلام النسري وشرف وهزرم خطر واسم نبات للخضاب خطر جمع خطير أي شريف خطر أو لخطار جعل رهن خدري وخفة أو صوت ضبع خف رهط قليل والخفيف خف ما تلبس الرجل لثاق خف وللنعام الخف مثل البكري قوله والخفيف خف قال التعالبي كل شيء خف محمله فهو خف وقوله وللنعام الخف إلى آخره وفي المثل فلان كالنعامة إذا استحمل استطير وإذا استطير استبعر يعني أنه إذا قيل للنعام احملي تقول أنا طير انظروا جناحي والطير لا يحمل وإذا قيل لها طيري تقول أنا بعير انظروا إلى خصي والبعير لا يطير انتهى جعل المجير ثمد بالخفارة وحفظ نخل ندعو بالخفارة تأمين إجارة خفارة وشدة الحياء ففهم تسري قل برأس وهجيل خل والطعن والتخصيص أما الخل فهو الصديق وهو أيضا خل بالضم إن صاحب ودا فادري قوله أما الخل فهو الصديق أي بالكثر ولا يجوز ضمه إلا إذا صاحب لفظ ود المضموم من المداد بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي مواددا مخالدا فإنه حينئذ يضم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة فإذا أفرد زال السبب الذي أوجب ضم خائف ووجب أن يرد إلى أصل حركته وأولية صيغته وقد نطقت العرب بعده ألفاظ غيرت لاجل أجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا الغدايا والعشايا إذا قام بينهما فإذا أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا الغدوات وقالوا هنأني الشيء ومرأني فإن أفردوا مرأني قالوا أمرأني وقالوا فعلت به ما ساءه وناءه فإن أفردوا قالوا أناه وقالوا أيضا هو رجس نجس بكسر أو وليهما فإن أفردوا قالوا نجت بفتحتين كما قال تعالى إنما المشركون نجت وكذلك قالوا للشجاع الذي لا يزال مكانه أهيث أليث والأصطف الأهيث الأهوث لاشتقاطه منها سيهوس إذا دق فعدلوا به عن الواو ليوافق لفظة أليث وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ راعى فيها حكم الموازنة وتعديل المقارنة قال للنساء المتبرزات في العيد ارجعن مأزورات غير مأزورات وقال في عوزته للحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه والاصل في مأزورات موزورات فيها من الوزر كما أن الاصل في لامة ملمة لأنها فاعل من ألمت انتهى من الدرة الفقر وَالخَصْلَةُ كُلٌ خَلَّ مَا بَيْنَ أَثْنَانِ يُمَاطُ خِلَّ قُلُو النَّبَاتِ وَالوِدَادُ خَلَّ وَجَسَمْ سَيِّفٍ ضَبْطُهُ بِالكَسْرِ صَضَاقَةُ الشُّبِّ إسْمُهَا خَلَالَةٌ وَإِنْ تَشَأْ فَكْسَ الرَّوَقِ خِلَالَةٌ مَا بَيْنَ أَثْنَانِ فَذَا خُلَالَةٌ مِنْ كُلِّ مَأْكُولٍ كَرَحُ التَّمْرِ قوله ما بين اسنان فائده في اسماء ما يتساقط ويتناثر من اشياء متغايره عن الثعالبي الخلاله ما يسقط من الفم عند التخلل النثال والنسيل ما يسقط من وبر البعير وريش الطائر العصافه ما يسقط من السنبل كالتبن وغيره المشافه ما يسقط من الشعر عند الانتشاط الخرافه ما يسقط من أمس السراج إذا غشي فقطع البرايه ما يسقط من العود عند البري الخرافه ما يسقط منه عند الخرط النشار ما يسقط منه عند النشر النحاكه ما يسقط منه عند النحت القط والقلامه ما يسقط من الزفر عند التقليم انتهى وبلح وسموفه خلال عود وجمع خله خلال والحلو صار حامضا خلال وعرض يعرض ياذ الحجر وفرجة كذا الفساد الخلل واسم لاجفان السيوف الخلل وجمع كلة الوداد خلل وللنبات حلوه للمر تملك القلب وقطع خلب حجاب قلب فرط كبر خلب وتحلب وجمع خلب قلب وورق الكرم وليف البسر ومزج شيء بسواه خلط وكل ما خالط شيئا خلط وأحمق الناس كذا والخلط جمع خليط في الشريك يجري عديم خير حد سيف خلف والاستقاء والقرن أما الخلف فاسم لعشب الصيف ثم الخلف للوعد ليس من صفات الحر ذهاب شهوه الطعام خلفه ورقعة ونبت صيف خلفه كذا اختلاف الوحش ثم الخلف اسم الى العيب وذاك يزري الولد الصالح هذاك خلف وجمع خلفة لرقعه خلف وخلفة بالضم جمعها خلف لعنب وذاك أصل الخمر للقطع تقدير الأدين خلق وكذب والعزم ثم الخلق جمع لخلقة وجاء الخلق جمع خلوق الطيب شبه العصر مرة تقدير الأدين خلقة والسطرة اسمها لديهم خلقة ملاسة الشيء تسمى خلقة وهو خليق أي جدير فدري قدر أو أبدع معنا خلق واملا سفار ناعما لخلقا، وحسنت اخلاق زيد خلقا، والثوب قد أبلاه صرف الدهر كمس وقطع وبكاء خم وموضع ريح ضعيف خم حفرة بيض ونبات خم وقفص الدجاج واسم بئر قوله حفرة بيض أي حفرة تملأ تبنا وتبيض فيها الدجاجة وقوله واسم بئر أي بمكة حفرها عبد شمس بن عبد مناف انتهى كل شراب مسكر فالخمر هيئة الاختمار تدعى خمر خميرة العجين تلك خمر بعض حصير قدر نحو شبري قوله بعض حصير أي قطعة من حصير تسع جبهة المصلي وكفين انتهى ومسكر والستر كسم خمر وقيل للغمر الجهول خمر جمع خمار أي نصيف خمر والخمر اسم قد أتى للستر فحائط يستر إنسانا خمر أو شجر وجمع خمرة الخمر، وتلك هيئة اختمار والخمر جمع لخمرة العجيل فدري إن كتم الإنسان شيئا خمرا وان توارى الشيء قيل خمرا وفي العجين قد يقال خمرا والضم والفتح بهذا يجري جماعه الناس هي الخمار غطاء راس امراه خمار وكل ما يستر والخمار اسم شهير لصداع الخمر قوله والخمار بضم الخاء فائده أكثر الادواء والأوجاع في كلام العربي مبنية على فعال بضم الفاء وفتح العين كالسعال والصداع والخمار والزكام والبحاح والخنان والدوار والنحاز والصدام والهلاس والسلال والهيام والرداع والكباد والزحار والصفار والسلاق والكزاد والفواق والخناق كما أن أكثر أسماء الأدوية مبنية على فعول كالوجور واللدود والتعوق واللعوق والسنوت والبرود والضرور والسفوف انتهى من التعالب وقل للصداع الخمر أي للصداع الذي يحتف عند شرب الخمر حقي أن حامد بن العبي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به فأعرض عن كلامه وقال ما أنا وهذه المسألة فخجل حامد منه ثم التفت إلى قاضي القضاء أبي عمرو وساله عن ذلك فتنحنح القاضي لاصلاح صوته ثم قال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على الصناعات لأهلها والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية وقد قال وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء فتهلل وجه حامد وقال لعلي بن عيسى ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به طاب القضاء وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا وبين الفتية وأدى المعنى فكان خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة انتهى خمسه المحطر منه الخمس بيمن اسم ملك خمس جمع خميس من ثياب خمس في الطول خمس بالزراع المصري أخذ والاستخراج قطع خن سفينة فارغة فخن جمع اخن أي اغن خن ثم الخنين اسم البكاء فدر رفاهة العيش هي الخنان أما الختان فاسمه خنان داء بحلق الطير فالخنان واسم زكام أي بأنف البكر وطعنة واسم فتاه خولة تعهد المال وعجب خيلة خؤولة قد قيل فيها خولة والخيله الظن أتت بالكسر قوله أتت بالكسر أي وبالفتح أيضا خيانة والضغن كل خون ونظرة بريبة والخيم اسم لبلبة وجاء الخون جمع خوان وهو إحدى السفر خيل ومال وكريم خير وكرم والسمت كل خير وجمع خائر ضعيف خور واسم مصب الماء أي في البحر ثم القليل من نوال خيس وجمع أخيص الكباش خيف مكسور قرن وعيون خوص غور كذا أوراق نخل البسر قوله غور بضم الغين جمع غورات لأن الخوف بفتحتين غؤور العينين مع الضيق والحوس بالحاء المهملة ضيقهما ومن معاي العين أيضا الشتر وهو انقلاب الجفن والعمش ان لا تزال العين تسيل وترمص والكمش ان لا يكاد يبصر والجهر ان لا يبصر نهارا والعشاء ان لا يبصر ليلا والخند ان يبصر بمؤخر عينه والقبل ان ينظر الى انفه وهو اهون من الحول قال الشاعر اشتهي في الطفله القبلا لا كثيرا يشبه الحول والشفور والحول أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك قال الشاعر حمدت الهي إذ بليت بحبها على حول أغنى عن النظر الشذري نظرت إليها والرقيب يخالني نظرت إليه فاسترحت من العذر انتهى فجر وواحد الخيوط خيط وجمع خيطاء النعام خيط طويلة الأطراف ثم الخوط اسم لغصن الناع من ذي انتهى باب الخاء باب الدال وفيه خمس وعشرون كلمة مصدر دب ضرف زيت دبة وهيئة الدب وقرع دبة كل طريقة وحال دبة واسم لأنثى الدب يا من يدري لجهة الخلف ونحل دبره وقيل للمال الكثير دبر وآخر من كل شيء دبر ثنية بالفتح ذات الدبر هزيمة عاقبة فدبر ساقية ونخلة والدبر هلكة لكل واد دبر أعني به أبعده عن جسر أما الهلاك فاسمه الدبار عداوة وقائع دبار ويوم الاربعه هو الدبار او له بغير نكر من كل شيء الكثير دبس وعسل التمر ونحل دبس والحمر اشربت ثوابا دبس وللامور موغلات الصدر قوله والحمر اي والخيل الحمر التي خالط حمرتها ثواب فهي دبس جمع ادبس وهنا فائدة في تقصيل الوان الفرس إذا كان سواده في شقره فهو أدبس فإذا كان أسود فهو أدهم فإذا اشتد سواده فهو غيهبي فإذا كان أبيض يخالطه أدنى سواد فهو أشهب فإذا نصع بياضه وخلص من السواد فهو أشهب قرطاسي فإذا كان يصفر فهو أشهب سوسني فإذا غلب السواد وقل البياض فهو احم فإذا خالفت شهبته عمره فهو صنابي فإذا كانت حمرته في سواد فهو كميت فإذا كان أحمر من غير سواد فهو أشقر فإذا كان بين الأشقر والكميت فهو ورد فإذا اشتدت حمرته فهو أشقر مدمى فإذا كان ديزجا فهو أخضر فإذا كانت قمته بين البياض والسواد فهو ورد أغبش فإذا كان بين الدهمة والخضرة فهو أحوى فإذا قاربت حمرته السواد فهو أصدأ ماخوذ من صدع الحديث فإذا كان مصمة لاشيه فيه ولا وضح أي لون كان فهو بهيم فإذا كانت به نكة بيض أو غيرها أي لون كانت فهو أبرش فإذا كانت به نكة بيض وسود فهو أنمش فإذا كانت به نكة فوق البرش فهو مدنر فإذا كانت به بقع تخالط سائر لونه فهو أبقى فائدة أخرى في ألوان متفاوتة عن التعالبي الدبسة بين السواد والخمرة القمرة بين البياض والغبرة الطلسة بين السواد والغبرة الصهبة حمره تضرب إلى بياضة صفرة تضرب إلى حمرة القهبة سواد يضرب إلى خضره الدقنة لون إلى الغبرة بين الحمره والسواد الكمده لون يبقى اثره ويزول صفاؤه يقال أكمد القصار الثوب إذا لم ينق بياضه الشربة بياض مشرب بحمره الشهبه بياض مشرب بادنى سواد العفره بياض تعلوه قمره السحره غبره فيها حمره الصحمه سواد إلى صفره انتهى الجدول الطاعون كل قبل والثقل أو إحدى الدواهي دبل واللقم الكبار تلك دبل كذا الحمار إيكم ذا صغر والشحم بين اللحم فهو الدخلل كلفة مداخل فدخلل أما غليظ الجسم فهو الدخلل وكلأ يدخل أصل الشجر واحدة الدرج لمشي درجة هيئته يقال فيها درجة وناقة أدرج فيها درجة أي خرقة في رحم عن ضر قوله عن ضر أي أصابها إذا عطفت بعنف وإدراج الخرقة في رحمها هو الدواء المجرب عند العرب انفه ومرة الدر تسمى درة والصوت مع عدو جواد درة لؤلؤة عظيمة فدرة وطيرة من الطيور الخضري. ذهب رسم أو وداد درس قراءة وجرب والدرس لأثر الدارس أما الدرس فهي اتياب الباليات فدر ولد أرنب وفأر درس واسم جنين للأثان درس وجمع ناقة دروس درس اعنيدها سريعه في السير من عنق سلخك درع سابغة كذرق من صدرع وجمع ادرع ودرع درع لأبيض ورأسه كالحبر قوله سابغا وهي لباس من زرة الحديد يتقي به المحارب السهام ونحوها ويجمع على سابغات قال تعالى وألنا له الحديد أن يعمل ثابغات فهذه تسمى درعا وهي مؤنثة والدرع أيضا ثوب للنساء خاصة وهو مذكر أفاذه التعالبي دسمت أي سديت أذني دسمة وهيئة الدسم تسمى دسمة وما به الخلق يسد دسمة كذدني أي وضيع القدر ومرة الدعاء تدعى دعوة لغير رهبك انتساب دعوة ثم الدعاء للطعام دعوة عن قطرب والشدف رأي الغير قوله لغير رهبك أي انتسابك لغير رهبك وعشيرتك يسمى دعوة والاسم منه داعي فائدة في الدعوة إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو داعي ثم ملصق ومسند ثم مجلد ثم زنيم وبه نفق القرآن انتهى واحدة الدق لكثر دقة هيئته خساسة فدقة والملء مدقوق وحسن دقة كذب الدقيق من غبار يسري قوله من غبار بيان للدقيق أي الناعم تقارب الخطو بمشي دلفو كل جاع في الرجال دلفو وقيل في جمع دلوف دلفو وهو العقاب من سباع الطير قوله تقارب الخطو إلى أثره فائدة في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان الرجل يسعى المرأة تمشي الصبي يدرج الشاب يخطر الشيخ يجلس الفرس يجري البعير يسير الظليم يهدج الغراب يحجل العصفور ينقل الحية تنساب العقرب يدب فائدة, فائدة أخرى في تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه الدرجان مشية الصبي الصغير الحبو مشي الرضيع على استه الحجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى الدلف والدريف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطوة الهدجان مشية المثقل وكذلك الدلح والدرمان الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط الدألان مشية النشيط وبالذال المعجمة مشية خفيفة ومنها سمي الذئب الضؤالة الرسفان مشية المقيد الوكبان مشية في درجان ومنه استقى الموكب التهنس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها الخيزلة والخيزرة مشة فيها تبختر. الخزل مشة المنخزل في مشي كأن الشوك شاب قدمه. المطيطية مشة المتبختر ومده يديه من قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى العشزان مشة المقطوع الرجل. القزل مشة الأعرج. التخلع مشة المجنون في تمايله جملة ويسرا الإهطاء مشية المسرع الخائف من قوله تعالى مهطعين مقنع رؤوسهم الهرولة مشية بين المشي, بين المشي والعدو التهادي مشية الشيخ الضعيف والصبي الصغير والمريض والمرأة السمينة الرفل مشية من يجر زيوله ويركضها بالرجل التزعلب مشية في استخفاء. الترهول نشة الذي يمشي كأنه يموذ في مشيه الحتك ان يقارب الخطى ويسرع الضكبكة والانكدار والانصلات والانكدار والإرذاف والاهراء الإسراء في المشي الاحصاف ان يعدو عدوا فيه تقارب الإحصاب ان يثير الحصباء في عدوه الكردحة والكمترة عدو القصير المتقارب الخطو انتهى فانظر إلى الفاظ العرب ما أجمعها وإلى لغتهم ما أوسعها وكل اسراع فذاك دمس وكل صف من بناء دمص وجمع أدمص الرجال دمص دقيق طرف الحاجب فهم تسري ومرة الدم لطلي دم والرجل القصير يدعى دمه طريقه واللعبة تعلم دمه وهرة أو نملة بالكسر البل والنفاق كل دهن وشجر يغني السباع دهن وما به يدهن فهو دهن وما يبل الأرض أي من قطر وصنم مضى اسمه دوار داورته مصره الدوار وحيرة الرأس هي الدوار وأنت لا يخفاك معنى الدور قوله وحيرة الرأس إلى اخره فائدة. ذكر التعالبي فصلا في تفصيل أسماء الأمراض والقاب العلل والأوجاع جمع فيه بين أقوال أئمة اللغة وافتلاحات الأطباء وذكر فيه الدوار فقال الدوار ان يكون الإنسان كأنه يدار به وتظلم عينه ويهم بالسقوط السبات ان يكون ملقا كالنائم ثم يحس ويتحرك إلا أنه مغمض العينين وربما فتحهما ثم عاد الخلج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي. التوصيم شبه فترة يجده الإنسان في أعضائه. العلج القلق من الوجع. العروس الوجع من التخمة. الهيبة أن يصيب الإنسان مغص وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف. الخلفة الا يبيت الطعام في البطن بل يخرج سريعا الاستفقاء أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه الجزام علة تعصن الأعضاء وتشنجها وتعوجها وتبحث, وتبحث الصوت وتمر الشعر الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتوية شديدة الخبرة والغلظ وغير ذلك مما لا نطيب بذكره انتهى تقلب الدهر الخؤون دول وكم قبيلة وفيها الديل أي اسم شخص وكذلك الدول ودولة الحرب إلى ذي القهر قوله إلى ذي القهر أي الغلبة يعني إذا قيلت الحرب كانت لنا الدولة عليهم فمعناه غلبناهم وقهرناهم انتهى وبالبقاء فسر الدوام داومته مصطره الدوام معناه دمت معه والدوام هو دوار الرأس لا من خمره شجرة المقل فتاس دومة ومطر متصل فديمة، واسم مكان بالحجاز دومة يضاف للجندل أي الصخر. قوله دومة يضاف للجندل يعني دومة الجندل. قال الشاعر حمامه جرعى دومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. قبيلة بفتح دال ديشو، والديك في بعض اللغات ديشو. وجمعوا أدوش ودوشا دوشوا لأعمش أي جفنه ذو دره قولوه في بعض اللغات لعلها لغة تميم فائدة في حكاية العوارض التي تعرض لألفنة العرب الكشكشة تعرض في لغة تميم تقولهم في خطاب المؤنث ما الذي جاء بش يريدون بك وقرأ بعضهم قد جعل ربش تحت شي سرية لقوله تعالى قد جعل ربك تحت سرية. والكسكسة تعرض في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث أبوثا وأمثا يريد أبوك وأمك والعنعنة تعرض في لغة قضاعه كقولهم ظلنت عنك ذاهب أي أنك وكما قال ذو الرمة أعن توسمت من خرقاء منزلة ما الصبابة من عينيك مسجوم واللخلخانية تعرض في لغات أعراب الشحر وعمان كقولهم ما شاء الله كان يريدون ما شاء الله كان الطمطمانية تعرض في لغة حمير كقولهم طابا هواء يريدون طابا الهواء انتهى من التعالبي المال في الذمه فهو الدين وملة قهر جزاء دين والذل والطاعة اما الدون فاسم إلى الشيء الخسيث القدري انتهى باب الدال باب الدال وفيه إحدى عشرة كرمة وظهر سلحفات بحر زبل والسكل وهو فقد حد زبل وجمع زبلاء بمد زبل من يبست منها شفاه الثغر زربت حديت الحسام زربة لذي لسال سلط كل زربة وزرب كلف من كل زربة في جمعه ذو حدة وبتر قوله وزربا كلسل إلى آخره فائدة في حدة اللسان والفطاحة إذا كان رجل حاد اللسان قادرا على الكلام فهو زرب اللسان وفتيق اللسان فإذا كان جيد اللسان فهو لسم فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو زريق فإذا كان فصيحا بين اللهجة فهو حزاقي فإذا كان مع حدة لسانه بليغا فهو مثلاق فإذا كان لا يعترض لسانه عقدة ولا تخالط بيانه عجمة فهو مفقع، فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدرة وأصله مدرا من دراء فأبدلت الهمزة هاء انتهى مرة ذرو للحبوب ذروة أو للتراب اسم مكان ذروة وقيل اعلى كل شيء ذرو بالضم مثلما اتى بالكسر وقتل مجروح هو الزفاف واسم لسم قاتل زفاف والماء ان قل هو الزفاف وقد اتى اسما لسريع السير الضرب فوق ذقن فالزقن والرجل المتن فهو زقن جمع ذقون أذقن فذقنوا وجمع ذقناء بمد فدري وفقنة وشدة النار ذكى في مصطر الأول قد قيل ذكا والشمس بالتجريد والقصر ذكا وابن ذكاء هو ضوء الفجر وضرب احليل فهذا ذكر كل كتاب لنبي ذكر وضد نسيان واما الذكر فالبال نحو حاجة في ذكري وضد مدح يا اخي الذم مأدبة وذله زالي ذم كذا المعاهدون ثم الزم جمع زميم وهو حب البسر اللوم والتشخيص كل ذمر والرجل الشجاع فهو زمر جمع زمير اي شجاع زمر واسم الحراب المشبهات السمر قوله والرجل الشجاع فهو زمر ف... بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثالث من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب الوجه الأول تتمه باب الراء بياض رجل فرس فهو الرجل ما بين ثبت الشعر والجعد الرجل ثم تضد امرأة هو الرجل وضد فارس بغير نكر قوله ما بين ثبت الشعر إلى آخره فائدة في تفصيل أوصاف الشعر شعر سدل إذا كان منبسطا وثبت إذا كان مسترسلا ورجل إذا كان غير جعد ولا ثبت وقطط إذا كان شديد الجعودة ومقلعط إذا زاد عن القطط ومفلفل إذا كان نهاية في الجعودة كشعور الزنج وسخام إذا كان حسنا لينا ومغدودن إذا كان ناعما طويلا وجفال إذا كان كثيرا وكث إذا كان كثيفا مجتمعا ومعلنكث إذا زادت كثافته انتهى ومرة الرحيل تدعى رحلة وبارتحال هو معنى الرحلة بياض ظهر فرة فوحلة وجهة تقصدها في السير الضرب فوق الفرج فهو رحم قرابة ضع الجنين رحم ورحمة جمع رحوم الرحم لناقة الرحيم هذا ضر قوله والضرب إلى آخر اعلم أن الضرب ما كان ببسط الكف أما بقبض الكف فلكم وبكلفة اليدين لدم وربص وعلى الزقن والحنف وهد ولاهد وعلى القفا صفع وعلى الرحم رحم كما في النظم وعلى الصدر والجنب وكز ولكز وبالاصبع على الجنب وخذ وعلى الصدر والبطن بالركبه زبن وبالرجل ركل ورفس وعلى الست بظهر القدم ضفن انتهى ان ضرب الانسان فرجا رحما وفي تعطف يقال رخما وفي اعتلال الفرج قيل رخما بضم حاء وأتى بالكسر وسعة العيش هي الرخاء وضد شد الربط فالرخاء لينة الريح هي الرخاء وكل هش هو رخو فدري قوله لينة الريح أي الريح اللينة فائدة ذكر أبو بكر التعاربي فصلا في تقسيم اللين على ما يوفق به فقال ثوب الليل الريف الرخاء الرمح اللدن لحم الرخص بنان طفل شعر سخام غصن أملود فراش وسير أرض دمسة امرأة لميس إذا كانت لينة الملمس فرث خوار العنان إذا كان لينا المعطف انتهى رجلت مسمارا بأرض الرزة أثبته وقد سمعت رزا صوتا وبعد جاء أكلت رزا من بعد رز جوع بطن يوري قوله رزا صوتا فائدة في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها من الأصوات الخفية الرز ثم الركز ثم الهتملة فوقهما وهي صوت السرار ثم الهينمة وهي شبه قراءة غير بينة وينشد للكميت ولا أشهد الهجرة والقائليه إذا هم بهينمة هتمل ثم دم وهي أن يتكلم الرجل بكلام فاسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت ثم النبعة انتهى والسير مثل السيل فهو الرسل والرفق واللين فذاك الرسل جمع رسول يا أخي رسل والمرسلات اسم رياح تسري وولد الضبية قد مشى رشا والحبل بالهمز وتركه رشا والرشوة الجعل وجمعها رشا مفرده بالحركات يجري ومطلق الرمي بنبل الرشق فرير أقلام أو افتح رشق وجهة الرمي وجاء رشق جمع رشيق القد ياذ الحجر طوالع الخيل وطعن الرعل واسم لحي من سلين الرعل نبت وجمع لرعيل رعل ثوابق من الخيول الضمر قوله طوالع الخيل فائدة في تفصيل جماعات شتى جيل من الناس كوكب من الفرسان حزقة من الظلمان عاصب من الرجال كبكبه من الرجاله لمة من النساء رعيل من الخيل وجمعه رعل كما في النظم صغمة من الإبل قطيع من الغنم عرجلة من السباع سرب من الضباع عصابة من الطير رجل من الجراد خشرم من النحل كل ذلك بمعنى الجماعة انتهى مص بريق اختلاج الرفو حما تجيء كل يوم الرف جمع رفيد من سحاب الرف لما تدلى مثل ذيل النفر وسم لموضع وعون الرصد وصلة والقدح اعلم رفد جمع رفود اي حلوب الرفد او المعين والمعان فدر قوله والقدح اي الضخم فائدة في تفصيل الضخم من اشياء مختلفة عن الثعالبي. الرفض القدح الضخم عن أبي عبيدة السجيلة الدلو الضخمة عن الكسائي الوهم الجمل الضخم العلكوم الناقة الضخمة الجحنبارة الرجل الضخم الجاب الحمار الضخم القلس الحبل الضخم الخزرنق كخورنق العنكبوت الضخم الهراوة العصا الضخمه الهيكل الضخم من كل حيوان الجخدب الجندب الضخم البالة الجراب الضخم الوليجة الجوالق الضخم الهلوف اللحية الضخمة العقب النعامة الضخمة قوله جمع رفود أي جمع ناقة الرفود أي حلوب إلى آخره فائدة في أوصاف الناقة في اللبن والحلب إذا كانت غزيرة اللبن فهي صفي ومرئ فإذا كانت تملأ الرشد وهو القدح فهي رفود فإذا كانت تجمع بين محلبين في حلبة فهي صفوف وشفوع فإذا كانت قليلة اللبن فهي بكئة ودهين فإذا لم يكن لها لبن فهي شحوف فإذا قطع لبنها فهي جداء انتهى وشدة الصوت هي الرفاعة واتفره واسم رجل الرفاعة لخيط رفع القيد قل رفاعة أو خرقة الرسحاء فوق الحر قوله واسم رجل الرفاعة أي بالكسر والرفاعة أيضا والعظمة الثوب الذي تعظم به المرأة عجيزتها وينشد غلاظ القطى لا يتخذن الرفاعية انتهى شد البعير برفاق الرفق حبل وضرب مرفق والرفق ضد الجفا والعنف ثم الرفق جمع لأرفق ضعيف السير قوله حبل بيان لرثاق أي يشد به عضد الناقة لئلا تسرع وذلك إذا خيف عليها أن تنزع إلى وطنها فائدة في أسماء الحبال التي تشد بها أشياء مختلفة العقال الحبل تشد به ركبة البعير الوثاق الحبل توثق به الدابة وغيرها الهجار الحبل الذي يشد به رسغ البعير أو الدابة إلى حقوة وزعم بعض متكلف المفسرين في قوله تعالى وهجوهن في المضاجع أي شدوهن بالهجار القيد الحبل تقاد به الدابة الطوال الحبل تشد به الدابة ويمسك, ويمسك صاحبه بطرفه ويرسل الدابة في المرعى، الحطب الحبل يشد به الرحل إلى بطن البعير لئلا يجتذبه التصدير الربط الحبل تربط به البهيمة القماط الحبل تشد به طوائم الشاك عند الذبح الرفاق تقدم الكلام عليه الجعار الحبل يشد به نازل البئر وسطه الخناق الحبل يخنق به الإنسان الكتاف الحبل يكتف به الأسير وغيره العناج الحبل يشد في أسفل الدلوي ثم يشد إلى العراقي فيكون عون لها وللوزم إذا قطعت الأوزام أمتكها العناج انتهى من التعالبين قوله جمع لأرفق أيدي باعير أرفق ضعيف السير لأنهم فتل مرفقه انتهى طبا لمن بعده قد رفق أي لفقة وإن بعير رفق بفتل مرفق عليه رفق، صار شفوقا يا إمام العصر قوله صار شفوقا في كتب اللغة التي بين ايدينا رجل شفيق ومشفق انتهى مصحفه ما يكتب الإنسان فيه رق والملك والشيء الرقيق رق ثم رقيق الماء وافتح رق والنبذ الشوكي أتى بالكسر ما لان من أرض هو الرقاق جمع رقيق قد اتى رقاق رقيق خبز اسمه الرقاق والرقق الضعف الذي عن ضر قوله ما لان من أرض إلى آخر فائدة إذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمل فهي الرقاق والبرث ثم الميساء والدمثة انتهى ومره الركوب تدعى ركبة وهيئة اللهو تسمى ركبة ما بين ساق أي وفخذ الركبة واسم لموضع فق ذا فكر وغرزك الرمح بأرض ركز وكل صوت وسخي ركز والذهب المدفون ذاك ركز وما نشى في معدن من تبري أكل وإصلاح بلاء الرم فتاة شيء فوق أرض الرم ثم النعاج البيض صرفا رم واسم لما يصلحه ذو الخير وفعلة من رم تدعى رمة واسم العظام الباليات رمة وجملة الشيء تسمى رمة وقطعة الحبل التي للجر وكل مستوى يسمى برها وره كركي وجمعه رها كذا النساء الفاجرات ورها لبلدة بالهاء بعد الحير قوله بالهاء بعد الحير أي بعد لفظ الحير يعني الحيرة انتهى هزيلة النوطي ونفل الرهب والرجل الخائف فهو رهب والرهب الخوف كذاك الرهب كالرهبة فهم ما أقول تسري قوله ونفل أي نفل سهم الرقيق ولنذكر هنا تفصيل نصال افتهمي إذا كان نفل السهم عريضا فهو المعبلة فإذا كان طويلا وليس بالعريض فهو المشقف فإذا كان قصيرا فهو القطع فإذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له فهو سرية والسروة وستأتي هذه اللفظة في الخاتمة فإذا كان رقيقا فهو الرهب والرهيش انتهى عذب وبئر زمزم رواء وحبل شد الحمل ذا رواء للمنظر البهيج قل رواء يا صاح والغيى ذفي النشر وكثرة النوم تسمى روضة تهمة تدعى لديهم ريبة خميرة من لبن فروبه واسم إلى صلاح كل أمر وراحة برد النسيم روح غلبة سعد هواء ريح جبريل والمسيح كل الروح ونفث مردد في الصدر تردد والاضطراب رود إرادة ترد بكثر الريد والمهل والرفق فذاك رود تصغيره رويد نعر التسري قوله والمهل والرفق حتى ذلك الفراء وأنشد يكاد لا تسلم البصحاء وطأته كأنه ثمل يمشي على رودي قد راقني هذا الجمال روقة أعجبني وقد رشفت ريقة ما ثم ثم رأيت روقا قوما طوالا مثل طول السمر في رائق الجمال قالوا روقة وأنثوا الريقة فقالوا ريقة وفي الجميل الفرد قالوا روقة والجمع للأنثى نعم والذكر ورائق الحسن هو الرواق والستر دون السقف فالرواق والحاجب اعلم أنه الرواق وريق الشباب مبدا العمر، وفعلة من الرام دعا رغمه وضبية فضلة شيء ريمة وشحمة الأذن تسمى رومة وكل شخص رومة إذ يجري ريح شديدة الهبوب ريدة إرادة الشيء فتلك الكريدة ناعمة الجسم تسمى رودة والرود بالفتح طلاب الأمر قولوه طلاب الأمر أي طلب الشيء ومنه راد فلان الكلأ يروده رودا أي طلبه وارتاده أيضا ارتياده انتهى قد قيل فضل كل شيء الريع مرتفع الأرض طريق ريع والذهن أو ثواد قلب الروع وجمع أروع شبيه البدر قوله مرتفع الأرض إلى آخره فهو جمع ريع بالكسر قال الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وقوله والذهن إلى آخره ومنه حديث إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقوله وجمع أروع وهو الجميل الذي يروع جماله والأنثى رائعة فائدة في ترتيب حسن المرأة عن التعالبي إذا كان بالمرأة وثمة من جمال فهي جميلة ووضيئة فإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حسانه فإذا استغرت بجمالها عن الزينة فهي غانيه فإذا كانت لا تبالي الا تلبس ثوبا حسنا ولا تتقلد قلاده فاخره فهي معقال فإذا كان حسنها ثابتا كانه قد وسم فهي وسيمه فإذا قسم لها حظ واثر من الحسن فهي قسيمه فإذا كان النظر إليها يسر الغوع اي القلب فهي رائعه فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة انتهى من كتاب فقه اللغة الدرج البراح عظم ريم وأبيض الغزلان فهو ريم من عجم روم والريم بالفتح أسسن القبر قوله الدرج أي الذي يصعد عليه قال أبو عمرو بن العلاء أتيت دار قوم باليمن أسأل عن رجل فقال لي رجل منهم اسمك في الريم أي أعلى الدرج أي لأن العلاء الشيء المرتفع قوله عظم اي يفضل من الجزور إذا اقتسم لحمها قال الشاعر فكنتم كعظم الريم لم يدر جازر على أي بدء مقسم اللحم يجعل قوله ابيض الغزلان أي الخالص البياض أو الذي في ظهره صمرة فائدة في بياض أشياء مختلفة الريم الزبي الأبيض كما قال الناظم السحل الثوب الأبيض النقى الرمل الأبيض الصبير السحاب الأبيض الوتير الورد الأبيض القشم الجسر الأبيض الذي يؤكد قبل أن يدرك وهو حلو الخوع الجبل الأبيض اليرمع الحجر الأبيض النور النبت الأبيض القضيم الجلد الأبيض وأنشد النابغة كأن مجر الرانسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع طوله والريم بالفتح أتسم القبر قال مالك بن الريب المازني إذا نتفع ساد القبور فسلمي على الرين اسقيت السحاب الغوادية انتهى انتهى باب الراء باب الزاي وفيه خمس عشرة كلمة كتابة صبر وعقل زبر والورق المكتوب فيه زبر وجمع زبرة بضم زبر لكاهل ومنزل للبدر زبلت أرضي يا أخي زبلة أعني بذا جعلت فيها زبلة حملته فيما يسمى زبلا جمع زبيل لوعاء البعر دفع وبيت ذنفراد زبن والحاجة اسمها لديهم زبن جمع زبون كضحوك زبنه وهو المغفل الذي لم يدري ملء وقطع واحتمال زعب وقطعة من مال معلم زعب وجمع زعبوب لئين زعب أو أجعب من لحمه ذو وصري قل في زفاف للعروس زف صغير ريش كل طير زفه جمع أزفة أي سريع زفه مصدره الزفيف فيما أدري قوله صغير ريش كل طير زف وقيل الزف لريش النعام خاصة قال التعالبي فاصل في تقسيم الشعر الشعر للإنسان وغيره المرعزة والمرعزاء للمعد. الوبر للإدري والسباع الصوف للغنم العفاء للحمير الريش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام الهلب للخنزير وقال الليث الهلب ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الفرس قوله مصدره الزفيف يقال زف القوم في مشيهم يزفون بالكسر زفيفا أي يسرعون ومنه قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون والزفيف, والزفيف, والزفيف أيضا أي يترام الطير بنفسه في الطيران ودون كفائدة في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته إذا حرك الصائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دفا فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسفا فإذا كان مقصوفا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدفا ومنه سمي مجداف السفينة فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه قيل رفرة فإذا طار في كبد السماء قيل حلقا فإذا حلق واستدار قيل دوما فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدأ والرخم قيل قصفة وفي القرآن والطير صاف فاذا فإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل رفت فاذا فإذا الحدر من بلاد البرد قيل قطع، إذا حمل أنين صوت نار جفر جماعة قربة ماء ذكر وجمع أجثر الخيول زفر عظيم جنبين عريض الظهر قوله أنين أي بشرط أن يكون ذلك الأنين شديدا فائدة في ترتيب الأصوات إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرمين فإذا أخفاه فهو الهمين فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الخمين فإذا زفر به وقبح الأمين فهو الزفر والزفير وهو ما في النظم فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق فإذا تردد نفثه في الصدر عند خروجه فهو الحشرج انتهى من التعالب تطعام طير فرخه فالزق أما سقاء الماء فهو الزق للخمر أسماء ومنها الزق ثم الزقاء اسم إلى الممر قوله أما ثقاء الماء إلى آخره فائدة ذكر التعالبي أن الثقاء والقربة للماء والزق والركوة للماء والخل والوصب والنحقن لللبن والعكة والنحية للسم والحميث والمساد للزيت والبديع للعسل وفي الحديث إن تهامة كبديع العسل أوله حلو وآخره أي لا يتغير هواؤها كما أن العسل لا يتغير انتهى وشارب الماء مع الأفل الزقاق ثم الثقاء الزق جمعه الزقاق والسكة المسلوكه اسمها الزقاق زقزقة لرمي زرق الطير زلفة وزلفة كذاك الزلف منزلة الإنسان اما الزلف فاسم إلى الروضة ثم الزلف جمع لزلفة مضت في الصدر خطيئة أو سقطه فجلى حجارة ملصن تسمى زلة للضيق اي في نفس قل زلة ثم الزلال العذب مهما يجري قوله زلة الزلة بضم الزاي ضيق النفس وايضا اسم ساعة من ساعات الليل لانهم قدروا ساعات الليل والنهار على اربع وعشرين لفظة عن حمزة بن حفن فساعات الليل الشفق ثم الغسق ثم العتمة ثم السدفة ثم الجهمة ثم الجلة بضم الزاي ثم الجلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفج ثم الصبح ثم الصباح وساعة النهار الشروق ثم البكور ثم الغدو ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ التي معانيها متفقة. انتهى من السعالي. في السير قيل للنشاط زملو، والسير في شق فهذا زملو. جمع زميل أي رديف زمل واسم فتال لكنه بالكسر. أقوله واسم فتال لكنه بالكسر أي زمل. انتهى. وجانب الزراع فهو الزندو. وآلة القبح وأما الزند ففرس جمع الزناد زند ثم الزناد جمع زند يوري قوله وآلة القبح أي العليا واسم السفلى زنده وجمعهما زناد وقوله جمع زند يوري أن يقدح انتهى نور النبات والنبات زهر والوطر الحاجة فهي زهر وجمع أظهر جميل زهر أو أبيض وثموفة ذي خبره قوله أو أبيض بالجر عصف على جميل الذي هو بدل من أزهر أو عصف بيان فائد. فائدة في تفصيل البياض إذا كان الرجل أبيض بياضا لا يخالطه شيء من القمرة وليس بنير ولكنه كلون الجف فهو أمهق فإن كان أبيض بياضا محمودا يخالطه أدنى صفرة كلون القمر والدر فهو أزهر وفي حديث أنس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر ولم يكن أمهق فإن علته أو غيره من زوات الأربع حمرة يسيرة فهو أقهب وأقهد فإن علته غبرة فهو أعصر وأغتر انتهى قوله واسم فتنزي خبري هو زهر بن عبد الملك بن زهر الأندلسي هو وأقاربه فضلاء وأطباء انتهى الصدر والزائر فهو زور وكل زوار النساء زير في جمع أزور يقال زور أعني به ذا ميل في الصدر زيارة أي مرة فزوره وهيئة الزيارة بعزيرة وقطعة الكتان أما الزورة فموضع ذو شجر وطير انتهى باب الزائر باب السين وفيه خمسون كلمة است وجزء من زمان سبه والإصبع السباب تعلم سبه من يكثر السب له فسب والعار أيضا فاجتنبه تسري وراحه او حلق راس سبت سريع سير مده والسبت مدبوغ جلد والسيال سبت أو السنوت وهو نبت بري قوله هو الست بكثر السين الجلد المدبوغ الأرندج الجلد الأسود الجلد جلد بعير يسلخ فيل فيلبس غيره من الدواء على الأطمعين وقد مر في باب الجسيم الشكوى جلد السخلة ما دامت ترضع فإذا فطمت فمسكها البدرة فإذا أجزعت فمسكها الثقاء قوله تجربة وجس جرح سبر وهيئة الإنسان تلك سبر وقد اتى جمع سبار سبر فتيلة تدخل جرحا فدر كل غذات ذات برد سبرة وسبة جمال وجه سبرة واسم إلى جمع سبار سبرة فتائل الجرح لجس الغور أكل السباع أخذ سبع سبع وعدد وأسد والسبع السقل في السابع ثم السبع جزء من السبعة مثل العشر قولوه أكل السباع أي أكل السباع الغنم فهو مصدر مضاف لفاعله انتهى ومصدر إلى سترت السفر والاسم منه والحياء الستر كذا الحياه ثم جاء الستر جمع ستار يا فتى أي ستر واسم لموضع وشق سجف والستر وفتح إن أرثت سجف ولظلام الليل قيل سجف والسجف الدقة أي في الخصر ضرع عظيم والجواب سجل وفي السجل الصك قيل سجل جمع سجيل كأمير سجل صوت الحمار دائرا في الصدر ورئة والقلب كل سحر ويابس الطعام أما السحر فكل ما دق وجاء السحر جمع سحور أي كثير السحر في السحق قل والدق أيضا سحق وإن أردت البعد قلت سحقا وفيه والطول يقال سحقا والسحق عدو وهو دون الحضر قوله في السحق والدق فائدة في ترتيب الدق الدق والنحذو ثم الجرش والجش ثم الرضّ، ثم السحق ثم الدعك ثم الجرد انتهى من التعاليم قوله في السهك الى آخره يقال اذا سهك الشيء سحقه بفتح الحاء وبابه قطع ومنه المجبوب يسحق فينزل ولعن الله السحاقات ويقال سحق الملح بالهاون بفتح الحاء ايضا اذا دقه وأما سحق بمعنى بعد ففيه الكسر والضم ومنه سفقا له أي بعدا وأما سحق بمعنى طال فهو بالضم لا غير ومنه نخلة سحوق أي طويلة وحمار سحوق أي طويل والسحق بفتح السين نوع من العدو فوق المشي ودون الحضر بضم الحق وقوله وإن أردت البعد قلت سحقا بكسر الحاء وضمها فائده في تقسيم الوصف بالبعد مكان سحيق فج عميق رجع بعيد دار نازحة شؤ مغرب نوى شطون سفر شاسع بلد فروح انتهى عيب وإغلاق وظل سد وقيل للقول السديد سد ومطبق الجراد ذاك سد وحاجز الوادي وفتح يجري قوله وفتح يجري أي ويجري فيهما الفتح فيقال سد انتهى ندى السماء خلاف لحمة سدى وبلح أخضر شهد والسدى لحسن مشي ناقة ثم السدى لمهمل من كل شيء فضري. والاستقامة هي السداد وبلغة من عيش السداد وجمع سدة أتى سداد وهي زكام مانع للنشر قوله السداد أي بكثر السين قال السعاربي كل شيء سددت به شيئا فهو السداد وذلك مثل سداد القارورة وسداد التغري وسداد القلة وقوله وبلغة من عيش استداد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف درهم قال كنت أدخل على المأمون في ثمره فدخلت ذات ليلة وعلي قميص مرقوع فقال يا نضر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان فقلت, فقلت يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر مر وشديد فابترد بهذه الخلقان قال لا ولكنك قشف. ثم اجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء فقال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل الزوجة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز فأورده بفتح السين قال فقلت صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن عري بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز قال وكان المأمون متفئا فاتوى جالسا وقال يا نظر كيف قلت سداد؟ قلت لأن السداد هنا لحن قال أو تلحنني قلت إنما لحن هشيم وكان لحانه فتبع أمير المؤمنين لفظه قال فما الفرق بينهما قلت السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل وبالكسر البلغة وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال أو تعرف العرب ذلك قلت نعم هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وتداد تغرب فقال المأمون طبح الله من لا أدب له وأطرق مليا ثم قال ما مالك يا نضر؟ قلت قريضه لي بمر أتمززها قال افلا نفيدك مالا معها قلت إني إلى ذلك لمحتاج قال فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب ثم قال كيف تقول إذا أمرت أن يترب قلت أترب قال فهو ماذا قلت مترب قال فمن الطين قلت صنه قال فهو ماذا قلت مطين قال هذه أحسن من الأولى ثم قال يا غلام أتربه وطنه ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سهل قال فلما قرأ الفضل الكتاب قال يا نضر إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فما كان السبب فيه فأخبرته ولم أكذبه فقال فتلحن أمير المؤمنين فقلت كلا إنما لحنه شيء وكان لحانه فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد تتبع الفاظ الفقهاء ورواة الآثار. ثم أمر لي الفض بثلاثين ألف درهم فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد مني انتهى من الدر، وأخذ سدس المال فهو السدس في سادس سقي الجمال سدس والجزء من ست فذاك السدس وجاء جمعا لسديس العمر قوله لسديس العمر أي ما طعن في السنة الثالثة انتهى ارسال شعر يا أخي سدل والسمط من در طويلا سدل والستر بالكسر وضم سدل والسود الشارب أي من شعر والمال يرعى في الفيافي سرب قفا ضبا وحش وقوم سرب وجمع سربة بضم سرب جماعة من كل جنس يجري قوله جماعة فائدة جماعة النساء والظباء والقطر سرب جماعة البقر الوحشية والظباء إجل وربرب جماعة البقر الوحشية خاصة صوار جماعة الحمير الوحشية عانة جماعة النعام خيث جماعة الجراد رجل وعارض جماعة النحل تبر انتهى من السعري قطع فرار الطفل فهو السر والطعل في السرة أما السر فاتمن إلى النكاح ثم السر بالضم جمع الجمل الأسر قولوه الأسر وهو الذي أصابه داء في سرته انتهى آخر شهر داء سرة سرر ما قطعت من بطن مولود سرر وسرة ما بقيت ثم السرر جمع لها وخير كل أمر تهييج نار بل وحرب سعر والثمن المقدر علم سعره والنار والجنون كل سعر والأسعر الأسود فرد السعر وكنس بيت كشف شيء سفر كذا المسافرون أما السفر فهو الكتاب الضخم ثم السفر جمع سفير تابع للغير قوله كشف شيء أي مطلقا وقيل كشف الوجه خاصة كما يستفاد من كلام أبي بكر التعالبي حيث بين اختلاف الكشف باختلاف المكشوف فقال حسر عن رأسه سفر عن وجهه استر عن النار، كشر عن أثنانه أبدى عن ذراعه كشف عن ساقه هتك عن عورته انتهى في سفه غلب زيد سفها في الجهل والطيش يقالوا سفها وقل إذا صار سفيها سفوها واكثره إن أكثر شرب الخمر منقطع الرمل وسلس سقط وولد قبل الثمان سقط جمع ثقيط أي جليد سقط أعني به الثلج فكن ذا فكري قوله منقطع الرمل في تفصيل الرمال العذاب ما من الرمل الحبل ما استدق منه اللبب من حذر منه الحقف مع منه الضعف ما استدار منه العقد ما تعقد منه قل ما تراكم وتراكب منه السقط ما جعل ينقطع ويتصل منه أي ينقطع تارة ويتصل أخرى وهو المذكور في النظم النهبورة ما أشرف منه ويقال له التيهور أيضا الشقيقة ما وغلظ منه الأوعث ما سهل ولان منه الرغام ما لان منه وليس بالذي يسيل من اليد، الهيام ما لا يتمالك أن يسيل من اليد لليله منه، الدكداك ملتبد بالأرض منه، العالق ما تعقد منه حتى لا يقدر البعير على السير فيه. انتهى. وفي كتاب الموازنة لحمزة في ترتيب كمية الرمل قال الرمل الكثير يقال له العقن قل فإذا نقص فهو تسيب فإذا نقص عنه فهو عوكل فإذا نقص عنه فهو سقط فإذا نقف عنه فهو عذاب فإذا نقف عنه فهو لبب انتهى الثقط الرديء والثقاط بائعه والزلة الثقاط وساقط من شيء الثقاط والثاقط اللئيم أو المكري، المكر والثقم يا هذا هو الثقام جمع سقيم قد اتى سقام واسم اللواج يا أخي سقام وقيل فيه الفتح أيضا يجري وسد نهر بل وباب سكر وما به يسد فهو سكر ذهب عقل من مدام سكر أو غيرها واللحظ أصل سكر من مالك ندعك شيئا سلب ومنسك الحرات ذاك سلب جمع سلاب أي بكسر سلبو سو بحباد أسود كالحبر قوله وممسك الحراس أي الخشبة التي يمسكها الحراس وقت الحرب. انتهى وموضع أو شق رأس سلع والشق في صخر الجبال سلع في جمع أسلع يقال سلع أي أبرص فحفظ كلام يفسر تسوية الأرض فذاك السلف وزوج أخت امراه فالسلف جمع سلوف وهو نفل سلف لكنه لا لاذ القصر اباؤك الماضون والقرض سلف صفحة عمق سلفة إحدى السلف والحجل اسم فرخه حقا سلف وجمعه السلفان يا ذا الحجر بذاءة شدة صوت سلق نوع من البقل وزئب سلق جمع سليق بالخلايا سلق ما أبقت النحل بها من قطر بسلم تبغ الجلود سلم فافهم وأما الصلح فهو سلم جمع سليم أي لديغ سلم تفاؤلا أي بذهاب الضر قوله السلم السلم بفتح السين واللام شجر يدبغ به انتهى تحية واسم لربنا السلام وجمع سلمة حجارة سلام وشجر وعين ماء والسلام اسم لموضع فكن ذا قبر سلقة هرماء نوق سلة ثم استلال للسيوف سلة واسم السلال وهو داء سلة برئة يدعو لسكن القبر الثقب والقاتل كل سم مثلثا وحب كحل سم لأحمر النمل يقال سم ثم السماسم اسم بعض الطير ولست يا أخي يدعى سم وإن أردت قلت أيضا سم قرابة سفرة خوص ثم يحفظ فيها ساقط من بسري وثعلب واسم مكان سمسم حب السليط ذاك حقا سمسم كل خفيف من رجال سمسم وكل نمل يا فتى محمري وعدو تعلب يسمى سمسم وحبة السمسم تدعى سمسم لامرأة خفيفة قل سمسم ثم السموم الريح ذات الحر الوجه الثاني من الشريط الثالث من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب تتمه باب السين رياح صيف اسمها سهام للنبل قل والأنصب سهام داء يصيب ابلا سهام في الصيف من شدة وهج الحر والسفح ذو فهو سود وأسد ذئب وحي سيد. وجمع أسود وسود سود واسمفة وروا به في الشعر قوله وحي أي من ضب وقوله وجمع أسود وسود كقول الشاعر وبلاء من عيون لحبيب القلب سودي انتهى لون وتمر مهجة سواد مفر ساوت الفتاة سواد أدنيت شخصي منه والسواد للداء من كثرة أكل التمر وحدة الشراب تدعى ثورة ووثبة وبطشة والسيرة طريقة الإنسان ثم السورة منزلة الشخص وإحدى الصوري قولوه الطريقة الإنسان أي حسنة كانت أو قبيحة انتهى يقال لاسترخاء بطن ثولة وجرية الماء تسمى سيلة مسألة يا صاح تدعى سولة والهمز في هذا الأخير يجري من سام أي رعى يقال سومة هيئة ساومت المتاع سيمة كل علامة تسمى سومة وسيمة وسيمة بالكسر والمال يرعى في الخلى سوام ومصطر لساوم السوام وسمته مصدره السوام واسم إلى بعض في الطير وشعر أزناد الخيول سيف وموضع ساحل بحر سيف وجمع صوفة بضم صوف ما بين جلد ورمل البحر انتهى باب السين باب الشين وفيه ثلاثون كلمة حداثة السن هي الشباب ورجل مضى اسمه الشبيب والثور إن أثن فالشبوب اما الشباب فنشاط الحجر قولوه أما الشباب أي بكثر الشين فنشاط الحجر أي لعب الفرس وتقنيصه انتهى من أطعم الشحم لقوم شحمة أو اشتهى الشحم يقال شحمة أو كثر الشحم عليه شحمة أي صار ذا جسم سمين وصري وجمع شارب وفهم شرب والماء مثل وقت شرب شرب وشرب المصدر منه الشرب بضمه وفتحه والكثر ومرة الشرب تسمى شربة وإن ترد هيئته قل شربة وحمرة بالوجه تلك شربة وموضع والفتح فيه يجري وضد خير بث ثوب شر وجمع شرة نشاط شر والعيب والمكروه كل شر وسميت جارية بشر قوله نشاط بالجر بدل من شره أي نشاط الشباب انتهى قوله وسميت جارية بشر بكثل الشين وهي جارية عبد الله بن المعتز انتهى اغلاض قول للصديق شرس وشجر الشوك صغيرا شرس وجمع أشرس جريء شرس وجرب في مشفر من بكر قوله جريء بالجر بدل من أشرس أي ذي جراءة وإقدام على الأمور من غير تثبت وهو من سوء الخلق لأن الرجل إذا كان سيء الخلق فهو دغر وعذور فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكس فإذا تناهى في ذلك فهو عكس وعكس انتهى اقبال رمح أي لطعن شرع دين وورد الماء أما الشرع فوتر وموضع والشرع جمع شراع في سفين البحر أثن معنا قد أتى لشرفة وارتفع المنكب معنى شرفة وإن على شان فلان أي صار ماجدا عظيم القبر واسم لعالي جبل شرافي واجمع شريفا أي على شرافي ومذ شربت الماء من شرافي وهو اسم منبع تلاشى ضري قوله لعالي جبل أي لجبل عالي شرافي كحزام مبنيا على الكثر في جميع الأحوال انتهى شمس وطير ضد غرب شرق. والضوء أي من شق باب شرق ولمخاليط النساء شرق كذا لظلمان حسان الصور قوله شرق الشرق بالضم جمع الشريق من النساء وهي المخلوطة التي نفحت فصار مسلكاها واحدا وجمع الشريق من الغلمان وهو حسن الوجه مشرقه انتهى ووضع سير للنعال شسعه والسير أو مصنح مال شسع جمع شسوع أي بعيد شسع والشافع البعيد أيضا فدر سعفة خضرى وسيف شطبة وقطعة أي من ثنام شطبة طريقة بالسيف ثلث شطبة جارية طويلة بالكسر قوله جارية طويلة إلى آخره سائدة في تقسيم الطول على ما يصف به عن التعالبي رجل طويل وشغموم جارية شطبة وعقبول فرس أشق وأمق وثرقود بعير شيظم وشعشعان ناقة جسرة وقيدود نخلة باسقة وسحوق شجرة عيدانة وعميم جبل شاهق وشامخ وباذخ نبت سانق تدي فرطب وجه مخروط شعر فينان فينان ووارد كأنه يرد الكفل وما تحته وقد أحسن ابن الرمي في قوله وفاحم وارد يقبل من إذا اختال مسبلا غدرة في السرقة منه وزاد عليه ابن مطران حيث قال والحديث شجون غباء اعارتها المها حسن مشيها كما قد أعارتها العيون الجآذر فمن خسن ذاك المشي جاءت فقبلت موافئ من أقدامهن الضفائر قبيلة ثقب هلاك شعب بين جبال الطريق شعب والبطن من قبيلة والشعب بضم شين للزقوق الدسري قولوه والشعب إلى آخر بضم الشين جمع شعيدا بفتح الشين وهو الذق البالي وزعف ران نبت جسم شعر والعلم أو منظوم قول شعر ثم الدواهي يا حفيظ شعر وجمع أشعر طويل الشعر أوله شعر بضم الشين جمع شعراء كحسناء وهي الداهية انتهى من علم أو قال شعرا شعرا من شعر جسمه كثير شعرا في الأولين قيل أيضا شعرا ثم الشعار الثوب واسم الشجر قوله الشعار الثوب أي الذي يلي الجسد وما يلي الشعار فهو دثار تفرق واسم السفا شعاع ثم الشعاع جمعه شعاع وضوء شمس بزغت شعاع جمع شعاعة فق ذا قبري صدع وتفريق وخرق شق مسقة نصف شقيق شق وجمع شقة وأشقة شق هما الطويلان في ذاك عمري ومرت الشق تسمى شقة لقطعة مشقوقة قل شقة ولمشقه يقال شقة كذال طول مدة في السير لذهرة من الشقيق شقرة مضى عناق كان يدعى شقره وحمرة مع بياض شقره والشقر أمر لاصق بالفكر قولهم مضى عناق كذا بخط ناظم ولم يظهر لنا معنى الكلمتين ولا ضبطهما ولعل مضى مقصورة للوزن من مضيء اسم فاعل من الإضاءة وعناق كسحاب الوسطى من بنات نعش كما في القاموس فحرر انتهى مصحفهم ضد اليقين واللفوق شك والضرع الخفيف أما الشك فحلية تلبس ثم الشك جمع شكوك ناقة بوبري قلوه ناقة بوبري بدل من شقوك بفتح الشين سميت شكوكا لأنه يشك أبها طرق أي شحم أم لا لكثرة وبرها انتهى وجبل واسم النكاح فرج ولحمه او افتح شكر عرفان إحسان ثناء شكر اما الشكور فكثير الشكر والمثل والصوره كل شكل والقبح والدل فذاك شكل وجمع شكلاء العيون شكل اه على بياضها المحمر قوله والمثل ومنه قول الشاعر وقائل كيف تهاجرتما فقلت قولا فيه إنصاف لم يق من شكلي ففارقته والناس أشكال والاف وقربة لها يقال شلة جمع شليل وهو درع شلة لنية في سفر قل شلة أو مطلقا واسم بعيد الأمر وخلط شيء بثواه شمت ثم توابل الطعام شمت وأشمط والجمع منه شمط لذي بياض في ثواب الشعر في الشنآن لغة شنان وجمع شن قربة شنان والماء متفرقا شنان أو باردا يعذب وقت الحر حصن لباس زينة شوار أما اختبار الخيل فالشوار متاع بيت ثلث الشوار وذبر وخصية مع ذكر نزاع نفس نحو شيء شوق بجبل أصعب مرقا شيق وجمع أشوق طويل شوق وجمع شائق محب الغير والشبل والمقدار كل شيع ومن يخالط النساء شيع وأشوع والجمع منه شوع منشور شعر الرأس صلب الشعر وزوجة ظهور أمر شيعة والصحب والأنصار كل شيعة واحدة الشوع بضم شوع شجرة البان الذكي النشر سل وإغماد لسيف شيم ورؤية البرق وأم الشيم فحفر في الأرض ثم الشوم للنحس والجمال سود الشعر انتهى باب الشين باب الصاد وفيه اثنتان وثلاثون كلمة والشوق او صبابه صبابة جمع صبيب عصفر صبابة وما تبقى في الانا صبابة من نحو ماء يا فتى او در سقي الصبوح في الصباح صب. ثم الصباح قيل فيه صبح وقيل أيضا يا نبيه صبح وجمع أصحاب الشعور الحمر قوله سقل الصبوح إلى آخر فائدة في اختلاف أسماء الشرب باختلاف أوقات الجاشريه شرب السحر الصبوح شرب الغدات القيل شرب نصف النهار الغبوق شرب العشي قوله وجمع أصحاب الشعور الحمر أي جمع أصبح وهو الذي في شعره قمرة فالإضافة للبيان لأن أصحاب الشعور هم معنى الجمع لا معنى المفرد انتهى سقر وضد للمساء صباح صبيح وجه جمعه سلاح حسنه واسمفة صباح واسمد إلى المصباح باه يوري أغار في وقت الصباح صباحا وحمر شعر مع بياض صبيحة وحتنا الصورة وجه صبحا ثم الصبوح الشرب بعد الفجر تجلد والحبس كل صبر في الصبر المعروف قيل الصبر جمع صبير أي سحاب صبر وطرط والأرض ذات الوعر والبعر لابدا بحوض صبرة وبلدة بالغرد ثم الصبرة لشدة البرد ومعنى الصبرة مجموع قوت مع جهل القدر حجارة ملسم هي الصبار مصدر صابرت الفتى الصبار معا صبرنا ثم والصبار لما عزي للهند أي من تمر تغيير لون الثوب غمس صبغ وما به يصبغ أدم صبغ بيض نواصي من خيول صبغ وبيض أذناب لجنس الطير قوله أذن أي وأذن ومنه قوله تعالى وصدغ للآكلين انتهى ومره الصبغ تسمى صبغه والدين والفطرة كل صبغه والبثرة اسمها لديهم صبغه إن كان بعضها نضيجا فذري جلى صدى مرآة وجه صدأ على الحديد وسق فصدئة وقيل هذا فرس قد صدؤا لشكرة شابت سواد الشعر واسم الصليب من رماح صدق وشدة وضد كذب صدق وجمع صدق وصدوق صدق وجمع صبقة بمعنى المهر قوله واسم الصليب من رماح صدق فائلة في أوصاف الرماح عن الاصمعي وأبي عبيدة وغيرهما إذا كان الرمح صلبا مستوياً فهو صدق فإذا كان أثمر فهو أظمى فإذا كان شديد الاضطراب فهو عراب فإذا كان واسع الجرح فهو منجل فإذا كان مضطربا فهو عاسل فإذا كان سنانه نافذاً قاطعاً فهو لهزم فإذا نسب إلى أرض يقال لها الخط فهو خطي فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ربينة كانت تعمل الرماح ويقال بل كانت تباع عندها الرماح فهو رديني فإذا نتب إلى ذي يزن فهو يزني فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيح والمران وقال أبو عمر الوشيح الرماح واحدتها وشيحة انتهى قوله وجمع صدقة إلى آخره أجضم الصاد مع سكون الدال هذه تجمع على صدق وفيها لغة أخرى صدقة بفتح الصاد مع ضم الدال وجمعها صدقات بفتح صدم قال تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة وفيها أيضا صداق وصداق بفتح الصاد وكسرها والكل بمعنى المهر تحميض در حقن بول صرب اما احتباس غائض فصرب وجمع صرب أو صريب صرب بحيرة أو حامض من در قوله حقن بول أي حبسه والحبس يختلف باختلاف المحبوس يقال حقن اللبن خفر الجارية حبس اللصة دجن الشاتة كنز المال صرب البولة انتهى قوله بحيرة بالجر بيان للصرباء وهي الناقة المذكورة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة والبحيرة الناقة التي كانت إذا نتجت سبعة أبط وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي شقوها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولم تخل عن ماء ولا مرعى انتهى أو حامض عص بيان على صريبا باللتف والنشر المرتب تعليق قوله أو حامض وقوله عص بيان كذا بخطه نظما ونسرا وعص البيان لا يكون بحرف العطف فلعل أو محرفة عن أي انتهى مصحفه ربط دراهما وسدي صر واسم إلى البرد الشديد صر حوافر بها انقباض صر وتلك جمع الحافر الأصر قوله واسم إلى البرد الشديد صر فائدة في تفصيل الشدة من أشياء وأفعال مختلفة عن الثعالب الصر شدة البرد الوديقة شدة الحر الانهلال شدة صوب المطر الغيهب شدة سواد الليل القشم شدة الأكل القحف شدة الشرب الشبق شدة الغلمة الدحم شدة النكاح وفي الحديث أنه سئل عن نكاح أهل الجنة فقال تحمن دحمة التسبيخ شدة النوم الجشع شدة الحرص الخطر شدة الحياء السعار شدة الجوع الصدى شدة العطش اللخف شدة الضرب المحق شدة اللجاج الهد شدة الهدم القحل شدة اليبس المأك شدة البكاء الرزاح شدة الهزال السلق شدة الصياح وفي الحديث ليس منا من سلق أو حلق الشرف شدة البغض الشذع شدة ذكاء الريح الضرزمة شدة العض القربرة شدة القطع القحقحة شدة السير وفي الحديث شر السير القحقحة الوطب شدة الوجع الزقع شدة الضرط الخبز شدة السوق عن ابي زيد وانشد لا تخبز خبزا وبثارثا والبث السير اللين والهلع شدة الجزع اللذب شدة الخصومة البث شدة الحزن النصب شدة التعري الحسرة شدة الندامة انتهى جماعة الناس تسمى صرة والحر والصيحة أما الصرة فالبرد كالقرة ثم الصرة لفضة مصرورة أو تبرد والطرح للأرض وداء صرع مصارع والمثل كل صرع جمع صريع أي صريح صرع والسوط والقوس بغير بشر لمرة الصرع يقال صرعه وهيئه له تسمى صرعه من يصرعونه كثيرا صرع صرعه ذو الصرع أي للغير قولوه إلى آخره هو كهمز من يصرع الناس انتهى القطع والجلد وكل صرم جماعه خف بنعل صرم وجمع صرماء بمد صرم لناقه شحيحه في الدر الصغر الذل كذا الصغار ثم الصغير جمعه صغار وفي الصغير لغه صغار والصاغر الراضي بذل الغير حدوث صفار لداء صف وفارغ بالحركات صفر وجمع أصفر وصفرة صفر ولنحات أصفر أو تبري قوله وفارغ بالحركات أي الثلاث فوق الصاد من صفر وهو مخصوص بالإناء فائدة في تفصيل ما يُفَكُ بالخلاء والصفورة على ما يُفَكُ بهما عن التعالبي يقال إنا صفر ليس فيه شيء أرض قفر ليس بها أحد ومواس ليس فيها نبت وجرز ليس فيها زرع دار خاوية ليس فيها أهل غمام جهام ليس فيه مطر بطن طاو ليس فيه طعام لبن جهيز وجهير ليس فيه زبد قستان جم ليس فيه فاكهة شهبة هف ليس فيها عسل قلب فارغ ليس فيه شغل خد أمرد ليس عليه شعر بعير علط ليس عليه وثم محبوس طلق ليس عليه قيد خط غفل ليس عليه شكل شجرة سلب ليس عليها ورق قوله ولنحاس الأصفر إلى آخره أي فإنه يقال له صفر بضم الصاد ويجوز كثرها أيضا انتهى ومرت الصفر بفيه صفرة لجرة فارغة لون من الألوان يدعى صفرة وللثواب أي كلون الحبر تحريك أوتار العود صفق ضرب ورد صفحة والصفق ناحية واستحه ثم الصفق جمع صفيق أي غليظ فدر قوله الصفق الصفق بفتح الصاد تحريك أوتار العود يقال صفق العود حرك أوتاره فصفق قال الشاعر ويوم كظل الظرخ قصر طوله دم الزق عنا والصفاق الزواهر والصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه صفق له بالبيع ضرب يده على يده والصفق الرد يقال صفق عينه ردها وغمضها وصفق الجبل صفحته كل هذه بالفتح والصفق بالكسر والفتح الناحية يقولون رجل صفاق أبثار أي مسار متقلب في النواحي والآفاق والصفق ضد جمع صفيق يقولون وجه صفيق وثوب صفيق بين الصفاقه وهو ضد السخيف انتهى طفية الشراب هذه صل سيف وحية ومثل صل وما به التغير اعلم صل من الطعام حلوه والمر يابس جلد بل وارض صلة وفوت مثمار يدق صلة بقية الماء بحوض صلة ولحمة منتنه في النشر ورحمة كذب دعا صلاة علم جمعها صلاة في جمع صال اللحم قل واضعه للشي فوق الجمر بخل ومنع جري ماء صمر ما يستقر الماء فيه الصمر والطرف الأعلى لكأس صمر وهو المسمى عندهم بالصبر قوله وهو المسمى إلى آخره يقولون ملأت الكأس إلى أصماره وإلى أصباره أي حافاته انتهى لبعض الحيوان صنع وكل مصنوع فذاك صنع وفعلك المعروف حقا صنع كما اتى اسم جبل من صخر النوع بالكسر وفتح صنف والصفه اسمها لديهم صنف وجمع اصنف ظلين صنف صنفه احدى حواش الأذر والماء بين جبلين صنو اخ شقيق عم ابن صنو ونخلة من نخلات صنو والاصل واحد كذا في الشجر وذوب شحم شي لحم صهر وحرمة القتونة علم صهر جمع صهور أي مزيد صهر شحم وشاو اللحم فوق الجمر جماعة النخل وضم صور وغاية وشق باب صير وجمع صورة وقرن صور أو لثوار أي قطيع البقر قوله وشق باب إلى آخر فائدة في تفصيل الشق في أشياء مختلفة عن التعالبي اللحق في الأرض الهدم في الصخر، الصدع في الزجاج الشق في الثوب القادح في العود النملة في حاسر الفرس الصير في الباب وفي الحديث من نظر من صير باب فقد دمر أي دخل بغير إذن الضريح في وسط القبر اللحد في جانبه انتهى قوله أو لصوار أي أو جمع لصوار صياح أصفور وميل صورة مأوى المواشي يا إمام الصيرة فافهم وشكل كل شيء صورة ونوعه ووصفه لتدري في السوق وهو البعث قيل الصوق واسم الغبار في الهواء الصيق وسوق بيع وشراء سوق وقد اتت لمكان قصري انتهى باب الصاد باب الضاد وفيه اربع عشرة كلمة ومره النوم تسمى ضجعه هيئته والكسل علم ضجعه ومرض او ضعف راي ضجعه والفتح في هذا الأخير يجري قوله ضجعه الضجعة بالفتح المرة الواحدة من الاضطجاع والضجعة بالكثر هيئة الاضطجاع ومن حكمة العرب في تصريف كلامها أنها جعلت فعل بفتح الفاء كناية عن المرة الواحدة وبكثرها كناية عن الهيئة وبضمها كناية عن القدر لتدل كل صيغة على معنى تختص به وتمتنع من المشاركة فيه وقرئ إلا من اغترف غرفة بيده بفتح الغين وضمها فمن قرأها بالفتح أراد بها المرة الواحدة وقد يكون حذف المفعول به الذي تقديره إلا من اغترف ماء مرة واحدة ومن قرأها بالضم أراد بها مقدار ملء الراحة من الماء انتهى من الدرة حيض وثغر طلع نخل ضحك والزبد والثلج كذا والضحك مخطط من ضحك والضحك جمع ضحوف الثغر اي مفتر والشهد او مره ضحك ضحكه هيئته يقال فيها ضحكه ورجل يضحك منه ضحكه وضحكت حاضت دما من حر تقلب الدهر بقوم ضابه لفسد النبات قيل ضربا من نحو برد ثم زيد ضربا تعجبوا من ضربه والسير ان ترد اسم الضرح فقل ضراحة ادفع وللركض فقل ضراحة وسم بيتا في السم ضراحا أعني به المعمور أي بالذكر قوله ضراحة بفتح الحق. وقوله ادفع بيان انتهى وضد نفع قيل فيه, فيه ضر وجود ضرة لعرس ضر وسوء حال المرء ذاك ضر كذاه زاد مرض أو كبر عض ولون وامتحان ضرس وخشن واسم مكان ضرس وجمع ناقة ضروس ضرس تعض كل حالب للدر قوله تعض بفتح العين ويوم يعض الظالم على يديه معدن در ذات ظلف ضرع لا غير اما المثل فهو ضرع وجمع ضرعاء بمد ضرع عظيمه الضرع فكن ذا خبر قوله لا غير اي لا غير ذات الظلف من الشاء والبقر ونحوهما واما الناقه فلها خلف وللمراه ثدي ولباقي الحيوان بذل انتهى لقرب الهزبر قيل ضرع وخضع الإنسان معنى ضرع وضعفت قوه زيد ضرع والفتح في تذلل كالكسر في الرأي والعقل يكون الضعف والوهن في الجسم فذاك الضعف زيادة المثل كذا والضعف جمع ضعيف وهو شاف الضر الجور وامتلاء جوف ضلع وواحد الأضلاع ذاك ضلع وجمع أضلع ضليع ضلع شديد أضلاع قوي الأزر إن جار أو مال يقال ضلع وقل إذا معوج شيء ضلع وإن غدا ذو قوة قل ضلع مصدره الضلاعه فهم ثم الضلال قيل فيه الضل واثم إلى إحدى الدواه الضل ظنّت المجهول ذاك الظلّ والملك الضليل لابن حجر قوله لابن حجر بضم الحاء وسكون الجيم وهو امرؤ القيس ثم ظليلا لأنه أضلّ ملك أبيه أي أضاعه انتهى واحدة الضلال تدعى ظلّة وحيرة وغيبة والظلّة ضلال نو هيئته والظلّة للحفظ بالدلالة حفظ تدري انتهى باب الضاد باب الطاء وفيه ست وثلاثون كلمة للفحل قد هاج يقال طاط وأحمق أو الشجاع طيط والقطن والحية كل طوط ثم الثلاث في الطويل تجري لحاذق أو الطبيب طب والسحر أو فعل الطبيب طب والداء والشأن وأما طب فموضع وفيه خير بئر. قوله وفيه خير بئر أي بئر عذبة وفيها يقول الشاعر فقلت هل انهلتم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طيبها كل حذاقة تسمى طبه وعادة قطعة ثوب طبة طريقة في الشمس ثم الطبة بأسفل القربة خيط سير بالجنب ملزوق الذراع طبق وقيل للخلق الكثير طبق وساعة النهار ثم الطبق جمع طبيق جزء ليل يسري سطانة ودفن نار طبن وخط استدار للطبن اي كرحا للعب والطبن طنبور نوعود الغنى بالشعر طبنت أي فطنت والاسم الطبن وجمع طبنة لفطنة طبا. والطبنة اللعبة جمعها طبا. واسم إلى مصيدة الهزبر قوله والاسم الطبن أي اسم المصدر الطبن بفتح الباء أما المصدر فبسكونها انتهى وجعلك البر دقيقا طحن أما الدقيق نفسه فطحن جمع كثيبة طحون طحن عظيمة أو لطحون البر قوله أو لطحون البر كذا بخطه وانظر هل طحون اسم للبر أو لأداة الطحن وحرر انتهى مصحفه والمعد الكثير يدعى صخمة والد حوشب يسمى طخمة بأول الأنس السواد طخمة والأطخم الكبش بلون كدر العين أو تحريك جفن طرف كل كريم الطرفين طرف جمع الطريف للجديد طرف أو الطرافي بيت جلد بري قوله أو تحريك جفن إلى آخر فائدة في تفصيل تحركات مختلفة الطرف تحريك الجفون في النظر التزمزم تحريك الشفتين للكلام التلمض تحريك اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقي بين أثنانك المضمضة تحريك الماء في الفم الخبخضة تحريك الماء والشيء المائع في الإناء وغيره الهز والهذهدة تحريك الشجرة ليسقط ثمرها الزعزعة تحريق الريح النبات والشجر وغيرهما الذفزفة تحريق الريح يبيث الحشيش الهذهدة تحريق الأم ولدها لينام النضنضة تحريق الحية لسانها البصبصة تحريق الكلب ذنبه المذمدة والترترة أن يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا النص والإيضاع تحريك الدابة لاستخراج أقصى مشياء الدعدعة تحريك المكيال وغيره ليسعى ما يجعل فيه الشفشفة تحريك السنان في المطعون أولوه كل كريم الطرفين طير فو فائدة في أوصاف الفرس بالكرم والعفق إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدو فهو عثيق وجواد وقد مر في باب الجين فإذا استوف أقسام الكرم وحسن المنظر والمقبر فهو طرف وهو ما في النظم وعنجوج ولهموم فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرب فإذا كان يقرب مرضته ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق وينشد أرجل لمتي وأجر ثوبي وتحمل لمتي أفق كنيث انتهى مرة طرف واسم نجم طرفة تأنيث طرف أي بكثر طرفة ما كان يستطرف فهو طرفة أي من حديث جالب للبشر ناحية أو جالب كل طرف في جمع طرفة بكسر قل طرف وطرفة بالضم جمعها طرف كلاهما مر قريب الذكر إن أطبق الجفن يقال طرفة، وإن رع أطراف عشب طرفة، أو شرف الإنسان أصلا طرفا أو حدث الشيء فكن ذا خبر الضرب أو نغمة عود طرق، فحل وضعف العقل أما الطرق فالشحم والقوة ثم الطرق هي نخيل طولها هذا غفر قوله أما الطرق فالشحم. أي الذي تكون منه قوه فائدة في باقي أسماء الشحوم: الثرب الشحم الرقيق الذي قد غش الكرش والأمعاء، الهنانه القطعة من الشحم، الصفة الشحمه التي على ظهر الشاة، الصهارة الشحم المذاب وكذلك الجميل، الكشية شحمه بطن الضب، الفروقة شحمه الكليتين، السديف شحم السنام انتهى. ومرت المجيء ليلا طرقة أو ضمة والشحمه تدعى طرقة وعادة كذا الطريق طرقة وظلمة حجارة من صخر والكبد المعروف ذاك فرم والشهد والزبد الكثير طرم وجاز فيه الفتح ثم الطرم كانون نار واسم بعض الشجر مطرة قليلة فقشة صغير صبيان يسمى طشة وسعلة بالحلق تلك طشة واسم زكام فيه برء الضر مذاقة الطعم تسمى طعمه وهيئة الأكل وكسب طعمه والرزق أو دعوة أكل طعمه ووجه كسب فاكتسب من خير الزوجة نعمة كل طلة جمع طليل أي حصير طلة لشربة من لبن قلطلة والطل بالفتح ضعيف القطر قوله والطل بالفتح إلى آخره في نسخة بدل هذا الشطر وقد أتت يا صاحب اسم النحر انتهى وأيضا السوق ومطل طل ولبن كذا الندى والطل اسم إلى الحية ثم الطل للدم أو مهدوره للدر قوله كذا الندى قال الأصمعيه أخف المطر وأضعفه الطل ثم الرزاز أقوى منه ثم البغش والدث ومثله الرك والظهمة وقال النضر بن شميل اول المطر رش وقش ثم طل ورزاز، ثم نضح ونضخ ثم هطل وتهتهان ثم وابل وجود انتهى قوله للدر بفتح الدال رد على المطر انتهى الولد الصغير يدعى بالطلا من كل شيء واسم خمره طلا وطلية فصحة عنق والطلا جمع لها والطلل اسم الاثر لشجر الموز يقال طلف والعي والقراد ذاك طلح جمع طلوح أي عيي طلح أضعفه كد توالي السير اتساد خط بعد كتب طلس جلدة فخذ للبعير طلس وجمع أطلس مراء طلس وأغبر والذئب عار الشعر من نخلة مدى الثمار طلع كل مكان مشرف فطلع وقد أتى جمع طلاع طلع ما طلعت عليه شمس العصر ما بين حر أي وبرج طلق ولبشوش الوجه أما الطلق بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول تسمة باب الضاء كثير ظلم اسمه ظلام وشجر قيل له ظلام وجمع ظالم أتى ظلام ثم الظليم اسم النعام الذكر وظاهر الحرة يدعى بالظهار وأنت مثل ظهر أمي الظهار والعون أيضا وأتى لفظ الظهار إثما إلى ريش جناح الطير انتهى باب الظاء باب العين وفيه احدى وثمانون كلمة كلك أطاع ذل معنى عبدا والف الشخص بمعنى عبدا في صار يعبد يقال عبدا وعبد الطاغوت فوق العشر قوله له وعبد الطاغوت أي قراءة وعبد الطاغوت بضم الباء ورفع الطاغوت بمعنى صار يعبد من دون الله من القراءات الشاذة التي فوق العشر انتهى وذكر ثابت في الدلائل جملة قراءات وردت في هذا الحرف وهي عبد الطاغوت بضم العين وكسر الباء مبنيا للمفعول وعبد الطاغوت بفتح العين وسكون الباء مع الاضافه وعبد الطاغوت بثلاث ضمات مع الاضافه وعبد الطاغوت بضم العين وتشديد الباء وعابد الطاغوت وعباد الطاغوت وعبد الطاغوت, الطاغوت فقالت هذه سبعه اوجه محفوظة عن ابي حاتم السجستاني وسمى وثم من قرأ بكل حرف منها ثم قال وذكروا عن الخليل أنه قال ويقرأ وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت معناه صار الطاغوت معبودا كما تقول فقد يزيد وعبد, وعبد الطاغوت أراد عبدت الطاغوت وطرح الهاء من اللفظ والمعنى في إثباتها وعبدو الطاغوت وفسر ثابت ذلك كله فقال أما من قرأ وعبد فعلى لفظ من أي ومن عبد الطاغوت ومن قرأ وعبد الطاغوت فعلى معنى من لأن لفظها مفرد ومعناها جمع كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك ومن قرأ وعبد بضمات فله وجه مثل رهم ورهم وسقف وسقف ويجوز إسكان الثاني من هذا تقول سقف وسقف وأما عبد فجمع عابد مثل شهد وشاهد وأما عباد فجمع مثل كافر وقفار وأما عبد طاغوتي للإضافة فردوه ولا يوجد ذلك إلا في ضرورة الشعر مثل قوله أنا ابن ماوية إن جد النفر انتهى تأويل رؤيا قطع نهر عبر وشاطئ النهر فذاك عبر ثم الكثير والعقاب عبر وناقة قوية في السير قوله تأويل رؤيا أي تكسيرها والإخبار بما يقول إليه أمرها والرؤية بغيرها ما يراه النائم في منامه والرؤية بالتاء ما يراه الإنسان ببصره انتهى تردد البكى بصدر عبره والدمع قبل فيضه والعبرة اسم إلى تعجب والعبرة خرجة لابن الحريش فدري قوله اسم إلى تعجب إلى آخره في نسخة بدأ هذا الشطر للعجب العجاب ثم العبرة انتهى قوله لابن الحريش هو ربيعة ابن الحريش وبها لقطب فقيل ذو العبرة انتهى فالغض شيئا قيل فيه عبل وغلظ وبيض معنى عبل وعظم تفسير لفظ عبلا عبالة فق عظيم القدر عض وسبق ووجوب عسق نجابة تخليص عبد عتق من ردقة الرط وجاء العتق جمع عتيق أي قديم فدر، وعتق كالعبد هو العتاق جمع عتيق جيد عتاق وفي العتيق لغة عتاق ثم العتاق قدما بالكثري وطاق العصعص فهو عجب ومن سامر النساء عجب مثلث العين وأما العجب فهو الزهو والدعاء الفخر قوله وطرث العصص إلى آخره فائدة في أصول الأشياء واختلاف تسميتها العجب أصل الزنب الزمكة أصل زنب الطائر المقد أصل الأذن السنخ أصل السن وكذلك الجزم الجرثومة أصل النفق وكذلك والعنصر والعيس والنجار والضعضل الغلصمة والعقدة أصل اللسان انتهى وأيضا, وأيضا الرسيس أصل الهوى الجعثم أصل الشجرة الجذل أصل الحطب الحضيد أصل الجمل انتهى ذو القوة الضخم القصير عجرم دويدة في شجر فالعجرم والجمل الشديد ذاك عجرم ثم المعجرم ثنام البكري وكل إسراء يسمى عجرمة ومئة من الجمال عجرمة مثلث الحرفين ثم العجرمة بالضم والكسر لبعض الشجر وهرم ضعف ثوان عجز في جمع عجزة يقال عجز لآخر الأولاد ثم العجز جمع عجوز لعفيق الخمر تحساء شيء شبه ظن عد وكل ماء مستمد عد وبثر الأحداث فهي عد تبدو بوجههم أوان الحر قوله وكل ماء مستمد أي له مادة مستمد منها ولا ينقطع فائدة في تقصير كمية الماء وكيفيته إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يطلق جانبه الآخر فهو كر فإذا كان كثيرا عذبا فهو غدق وقد نطق به القرآن فإذا كان مغرقا فهو غمر فإذا كان, فإذا كان تحت الأرض فهو غور فإذا كان جاريا فهو غيل فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو سيح فإذا كان, على فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض فهو معين وسنح وفي الحديث خير الماء السنح فإذا كان جاريا بين الشجر فهو غلل فإذا كان مستنقعا في حفرة أو نقرة فهو ثغب، فإذا أنبط من قعر البئر فهو نبق، فإذا غادر السيل منه قطعة فهو غدير، فإذا كان إلى الكعبين أو أنصاف السوق فهو ضحضع، فإذا كان قريب القعر فهو طحل، فإذا خاطته الدواب فغيرته فهو فرق، فإذا كان منتنا غير أنه شروب فهو اجن وإلا فهو آس. فإذا كان باردا منتنا فهو غساق أو كان حارا فسخن فإذا اشتدت حرارته فحميم فإذا كان ملحا فهو زعاق أو مرا فهو قعاع فإذا جتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو أجاج فإذا كان فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه فهو شريب فإذا كان دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو شروب فإذا كان عذبا فهو فراث فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ فإذا كان زاكيا في الماشية فهو نمير فإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو سلسل وسلسال فإذا جمع الصفاء والعذوبة والبرد فهو زلال فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مثمود ثم مضصوف ثم منقول ثم مجموم ثم منقوس وفعلة من عد تدعى عده مدة أقراء النساء عدة والأهدة اسمها لديهم عدة وعدة الإيمان يوم الحشر والعدو وهو الركض قل فيه العدا والطلق الواحد من هذا عدى واسم إلى جمع عدو كالعدى وجمع جمعه أعاد فدر قوله واسم إلى جمع عدو معصوف على والطلق ولا جمع له لأنه يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وقيل يجمع ويؤنث انتهى لشاطئ الوادي وسلث عدوة مرتفع المكان وضم عدوة ومتباعد المكان عدوة والعاديات اسم الخيول الضمر والأكل والشيء القليل عدف قوم إلى خمسين شخصا عدف وعدفة أيضا وجاء عدف جمع عديث ما يذاق فدري مثل وكيل والجزاء عدل فريضة واسموفة والعدل اسم لنص الحمل ثم العدل جمع عديل لك فوق البكر قوله وثمثة أي كان واليا شرطة تبع فإذا أريد قتل رجل دفع إليه فقيل لكل ما يؤس منه وضع على يدي عدل انتهى واحدة العذر لختن عذرة معزرة من الذنوب عذرة بكاره وجع حلق عذرة ولقبيلة الغرام العزري. قوله وجع حلق إلى آخره فائده في تقصيل أوجاع الأعضاء من غير استقصاء إذا كان الوجع في الحلق فهو عذره كما في النظم ويسمى ذبحة فإذا كانت العنق من خلق وساد أو غيره فهو لبن فإذا كانت الرأس فهو صداع فإذا كانت شق الرأس فهو شقيق فإذا كانت العين فهو عائر فإذا كانت اللسان فهو قلاع فإذا كانت الكبد فهو قباب فإذا كان في البطن فهو قداد فإذا كان في المفاصل فهو رثيه فإذا كان في الجسد كله فهو رداع فإذا كانت في الظهر فهو خزرة فإذا كانت في الأضلاع فهو شوطه فإذا كانت في فهو حصاه وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر انتهى من فوق عظم أخذ لحم عربه ويابس الجهري ذاك عرب عرب نوجمع عروب عرب لحسنة الخلق وذات البشر قوله لحسنه الخلق بضم الخاء مع سكون اللام للوزن بيان لعروب قال الشاعر عروب فلا تلقاك إلا تبسمت وأبدت جمانا في عطيق منظم فائدة في محاسن اخلاق المرأة وسائر أوصافها إذا كانت حيية فهي خريدة فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب فإذا كانت منخفضه الصوت فهي رخيمة فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار فإذا كانت عافيفة فهي حصان فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة فإذا كانت كثيرة الولد فهي نسور، فإذا كانت قليلة الولادة فهي نزور فإذا كانت تلد الذكور فهي منكار أو الإناثة فهي مئنات أو مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقاب انتهى بالطائف اسم لمكان عرجو من إبل خمسمئين عرجو وجمع أعرج وعرج عرجو وجمع عرجاء لضبع البر قولوه من إبل خمسمئين عرجو وقال السعالبي في فقه اللغة إذا كانت الإبل ما بين ثلاثة إلى عشر فهي زوج فإذا كانت ما بين العشرة إلى الأربعين فهي فرمة فإذا بلغت الأربعين فهي هجمة فإذا بلغت الستين فهي عكرة وعرج إلى ما زادت فإذا بلغت مئة فهي هنيدة فإذا زادت على المئتين فهي عكنان فإذا بلغت الألف فهي خطر شد البعير بعراس عرص والزوج والزوجة كل عرص جمع عروس وعراس عرس زوجة وزوج زوج وحبل الجر قوله والزوج والزوجة كل عرس الزوج البعل ويطلق أيضا على المرأة قال تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة ويقال لها زوجة أيضا كما في النظم وأما الزوج بمعنى الفرد المزاوج فلا مؤنث له ولا يطلق على اثنين كما قد يتوهم بل على الفرد المزاوج لصاحبه مأخوذ من المزاوجة وهي المقارنة قال تعالى احصر الذين ظلموا وعزواجهم أي قرناءهم وأما الاثنان المستحبان فيقال لهما زوجان قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقال تعالى ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال تعالى في الآية التي تليها ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين فدل التفصيل على أن معنى الزوج الإفران انتهى زرة قوله زوجتنا وزوج بيان لعروس ولا يقال للزوجة عروسة وقوله وحبل الجر بيان لعرس بتسر العين وهو حبل يربط في عنق البعير انتهى وسعة خلال طول عرض وما سوى النقبين أما العرض فحسب وجسد والعرض ناحية وقيل وسط النهر قوله ناحية أي جانب ومنه قولهم اضرب به عرض الحائط أي جانبه وأما خبر كل الجبن عرضا أي مما يعترب ولا تبحث عمن من جبنه أم مسلم أم مشرك انتهى ومر معنا من معاني عرضه وخصصوا بالقول لفظ عرضا وقل إذا صار عريضا عرضا عرابة وعرضا بالكفر قولوه بالكسر راجع لقوله عرضا كعنب وأما عراضة فبالفتح كسحابة انتهى رائحة واسم نبات عرف، والصبر في الملم ذاك عرف، وما برأس الديك ثلث عرف أو بقف الحجر وضد النكر قوله رائحة أي بشرط أن تكون طيبة فائدة في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها عن التعالبي العرف والأريجة والأرج للطيب القتار للشواء الزهومة لللحم الوضر للسم الشياط للقطمة أو الخرقة المحترقه، العطن للجلد غير المدبور والريح أو قرحة كفن عرفة معرفة الشيء تسمى عرفة قطعه أرض استطالت عرفة وانبتت عشبا وبعض زهري. وعصل لحم من عراق عرق عظم وعصل كل شيء عرق والجبل الصغير ثم العرق جمع عراق شاطئ للبحر للصف من خيل وطير كل عرق والعرقة الأصل وجمعها عرق وجمع عرقة بفتح العرق لمن عرقه كثير يجري تنكر اشتد فقل قد عرمه وبيض مشفر البعير عرم وإن هذا الغلام عرم معناه ما أعرمه يا بدري قوله ما أعرمه أي ما أشده ولا يقال ذلك انتهى بأنف بكر عود عرم ريح الطبيخ والطفيل عرن جمع عرين بيت ليس عرن أو لحم نوم بعض الشجر غلبة والقهر ذاك عز وشرق والامتناع عز وجمع عزاء بمد عز لسنة خالية عن قطر قد سمي الامضاء باسم العزم وكني لست بأم عزم ثم عزوم واحد من عزم كثير عزم في كثير الأمر رفع يد للضرب ذاك عسر واسم مكان بعض جن عسر وجمع أعثر الرجال عسره يعمل بالأسر وساء خلق خالد أمر بمعنى عسر وإطعام زيد عسل جمع عسيل قد أتاك في الشعور عسن كالكسر وعدد شروف أو صاحب أو واحش ورقوب أمر ما في كتب اللغه التي بأيدينا فحرر انتهى مصحفه شجرة اللبلاب تدعى عصبة وهي عصبة جمارة أي لشد, لشد خصوص أنهم قالوا العصابة راق للخصر الإذار لما تعضين للهودج البطان للقتب السفيف للرحل انتهى عشيرة غيث وحبس عصر عطية والمنع ثم العصر اسمن اتى لجبل والعصر لملجأ وسلف اسم الدهر عصلت أي عوجت عودا عصلا واسم المعاء ان كل العصلا قد جساق لا يطيق عصمه الله وقاه واسم لمصدر وشك او رجلي الغراب اي عن يد الخيل ذاك عصم وكان واحدة دون اخرى فإذا كان البياض المتجاو قوائم دون يد او رجل فهو محجر ثلاث مطلق يد مطلق يد او رجل فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف ذلك الشكال وهو مكروه بالوظيف على غصب فهو التحجيل فهو أصبر عمق فهو أدرع فإن قلت فهو اغشى وأغشى أبيض العجز فهو فإن كانت قوائمه الأطه أو ثلثيه ولا يبرئ أصاب البياض حقويه عن نذري أي عن قلة أزم لسان عبده السيئ الأخلاق أما العدد وكل مأكول هو هُوَ جمع عضوض ثم ثُمَّ ذا خبري والقطع كل عضد عضد وعضد وأعدد والجمع منه من عضديه عضد عن ذو قصر قلت هنا جز الصوفة قص الشعر عضد الشجرة قضغ الكرم قصف العنب جرم جرى القلم فلح الحديد خضب النبات الرطبه حصد النبات اليابس قطع التوبة جاب الجيب قد السيرة حذى النعل حذق الحبل انتهى من التعالبي وقد نظم ذلك الشهاب الحجازي فقال يا امام الرام مني ضابطا في معاني القطع لقيت الرشد خذ نظاما من فقير كلما قام للعلم به الدهر قعد حز لحما ثم جز الصوف إذ قص شعرا ولا ولأشجار عضب قضب الكرمة حقيقا قطط العنب حفظ لا ولا تعبأ برد جرم النخل وحقا قد برى إذا يابس النبس حصد وحديدا فلح ضطه ولا تنس منه رفضا إذا قضب قطع الثوب وجاب جيبه وحز النعل وقل في السير قد حذق الحبل وذا آخر ما جاء في القطع وآخر العدد انتهى ما قطع من شجر فهو عضد ما بين مرفق ومنكب عضد وفيه والجانب قد قيل عضد وما به العز وشد الأذر من عفتات من نكاح عضل داهية من الرجال العضل وعضل والجمع منه عضل عضلة ساقيه ذات وفر فني ورحمة وميل عطف والابط والجانب كل عطف جمع عفاف أي رداء عطف أو صار من مهند ذي بتري كل عفيفة تسمى عففة أما عفاف النفس فهو العفة والمرأة العجوز تلك عفه وما بقي بالضرع أي من در العرق والضرب اسم كل عفج ثم المعا بالحركات عفج في جمع أعفج يقال عفج كبير أعفاج شديد البجر إلقاء شيء في التراب عفر كذا التراب نفسه والعفر للرجل الخبيث ثم العفر حمر الضبا ومن, ومن ليالي الشهر قوله كذا التراب نفسه أي يسمى عفرا فائدة في تفصيل أسماء التراب وصفاته الصعيد التراب على وجه الأرض البوغاء والدقعاء التراب الرخ الرقيق الذي كأنه ذرير التراب النبي وهو كل تراب لا يصير طينا لازبا إذا بل المور التراب تمر به الريق فتراه في وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقا الهابي الذي دق وارتفع التافيات التراب الذي يذهب مع الريح الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها العفاء التراب الذي يعفي الآثار وكذيء يثق أن ألقح النخل يقال عفر أو شابه اللون التراب عفر لم يكن ذا ذعري مرقة مع بعض لحم قولوه في مستعار القفض قلادة بالجيد تلك عقدة في نطقه لم ينتج نتاج خيري ضرب ثياب أحمر إذا كان المال بيعة ومستغلة إبلا وغنم فه وناره وتيلاد وإذا كان مكن وإذا كان لا يورث بذلك لأنها تعاقر دنزمه زمانا فمن جامع وأكثر ما سواه صفات تشمل بريحة فيها غش الخندريث والعقار الشارب قطب لها فكأنها ويقال بل التي تقي صاحبها أي تذهب بشق اللغة انتهى أقص ضفر شعر أقص وعقدة القرن تسمى عقصة تعقد فوق جبهة من شعر من لم يلد عقيمه عقامه وجمع كل منهما عقام وسيء الخلق هو العقام كذلك الشديد وفتح تسري حوز وجمع والتباس عقل والموت والصرع وأما العقل فهو اللئيم وهو أيضا عقل وبلدة وجد قوم غمر قوله وأما العقل فهو اللئيم إلى آخره فائدة في اللؤم والخثة واحتلاف أسماء اللئيم إذا كان الرجل سقط النفس والهمة فهو وغد فإذا كان مزدر في خلقه وخلقه فهو نزل ثم جعسوس فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو دنيء. فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم فإذا كان رجلا نزلا لا مرؤة له ولا جلد فهو فسل فإذا كان مع لؤمه وخصته ضعيفا فهو نكس وغس وجبس وجبز فإذا زاد لؤمه وتناهت خصته فهو أكل وهو ما في النظم ويسمى أيضا قضحلا وذنخا فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل قوله وجد قوم غمري بتثليث الغين أي أغبياء يجهلون أمور الدهر وجدهم هذا اسمه عوف بن عبد مناه حضنته أمة اسمها عقل فلقب به انتهى شد متاع بطن جيد عكم بكرة البئر وعدل عكم جمع عكام أو عقوم عكم معد للحمل وعدل فدري وعدل عكم فاعده في اسماء الجوالق الجوالق الكبير غراره والصغير عقم والمشرج خرج والمطول كرج انتهى واثر وكل صلب علب من ليس يرجى ما لديه علب ومنبت السدر واما العلب فالضب وهو حيوان بر اطعامك البهيم فهو العلف وكثرة الشرب وأما العلف فهو الكثير الأكل ثم العلف شجرة كالكرم أو بالكثر قولوه شجرة أي يمانية ورقها كوراق الكرم يجفف ويطبق به اللحم عوض عن الخل انتهى راع وشتم خرق ثوب علق والخمر والشيء النفيس علق جمع علوق ذات عشق علق أو ناقة تشح أي بالدر قوله تشح أي على ولد تعالب إذا عطفت غيرها فرأمته فهي راتره ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق انتهى بالعلق مرة الدباغ على قبل اكل أنوه بعلقه فائدة في تفصيل القليل من الأشياء عن التعالب الشيء القليل الذي يتبلغ به وكذلك الغفة والمسك الصوار القليل من المسك السمد والوشل الماء القليل الغبية والبغشة المطر القليل الضهل الماء القليل الخمز العطاء القليل الجهد الشيء القليل يعيش فيه المقل من قوله تعالى الذين لا يجدون إلا جهده انتهى قين وجامد الدماء العلق والدود والحب وأما العلق فجمع علقة كذاك العلق جمع لعلقة فراجع شأري قوله وجامد الدماء العلق بفتح اللام جمع علقة وقيل العلق الدم الشديد الحمرة فائدة في أسماء الدماء التامور دم الحياة المهجة دم القلب الرعاف دم الأمث الفصيد دم الفصد القضة دم العذرة أي البكارة الطمث دم الحيض العلق الدم الجامد أو الشديد الحمرة النجيع الدم إلى سواد الجسد الدم إذا يبس البصيرة الدم يستدل به على الرمية الجدية ما لزق بالجسد من الدم الورق من الدم هو الذي يسقط من الجراح قطعا الطلاء دم القتيل والزبيح وقال أبو سعيد الضرير هو شيء يخرج بعد شؤبوب الدم يخالف لونه وذلك عند خروج النفس من الذبيح شق الشفاه العليا ذاك العلم معرفة الشيء يقينا علم في جمع أعلم يقال علم مشقوق تلك الشفة حفظ تسري قوله شق الشفاه العليا فائلة في شق الأعضاء إذا كان الرجل مشقوق الشفة العليا فهو أعلم فإذا كان مشقوق السفلة فهو أفلح فإذا كان مشقوقهما فهو أشرم فإذا كان مشقوق الأنف فهو أخرم أو الأذن فهو أخرب أو الجفن فهو أشتر قوله مشقوق بالكثر بيان لأعلم كما يقال لمشقوق الشفة السفلة أفلح قال الزمخشري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجهال أعلم أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم أي لأن الرجل الأفلح الأعلم لا ينطق بالميم انتهى إن شق شخص شفة عليا علم وإن تشق وحدها قيل علم من علم زيد إن تعجبوا علم معناهما أعلمه بالأمر فكثير علم اسمه علام ومثل تعليم أتى علام. كنا وجمع عالم علام وثما أتى لباشق أي فقري قد قيل في اسم رجل عليان والصوت ذو جهارة عيان علوان مكتوب هو العليان وكل عال مشرف كالقصر أخو أب جمع كثير عم في بلدة بحلب قل عم وقيل للنخي الطوال عم والفتح في هذا الأخير يجري إن أصلح المكان قيل عمرا وإن به أقام قيل عمرا أو صلح المكان قيل عمرا عن قطرب وهوسة ذو خبري أصغر من قبيلة عمارة وفيه أيضا لغة عمارة ومصدر ذا هو العماره إلى عمرت الأرض واسم الأجر قوله أصغر من قبيلة عمارة فائدة في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه الشعب بفتح الشين أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وعن غيره قال الشعب ثم القبيلة ثم الفتصيلة ثم العشيرة ثم الزرية ثم العترة ثم الأسرة انتهى قوله هو العمارة أي بتضم العين لا غير اسم لما يؤخذ من الأجر على عمارة الأرض انتهى لناقة فارهة قل عمله ولخيانة وأما العملة فاسم لما يعمل ثم العملة لأجر عامل فكن ذا فكر رع البهيم وحده أي عند من خالف الحق بعلم عندا تجبر السلطان ظلما عندا عويند ماء بني نمير سير وإغلاق بابا عنك أص وباب والعظيم عنك وقد أتى جمع عنيك عنك منعقد الرمل بماء القطر ومرة العهد الأمان عهدة أول غيث الوثن وافتح عهدة ورجعة وضعف عقل عهدة ولكتاب الإذن أي بالسير قوله ولكتاب الإذن أي, بال... أي الذي يأخذه المسافر من السلطان انتهى رد عيادة الرجوع عود وكل موسم اجتماع عيد لواحد الأعواد قيل عود وحطب بالهند ذاك النشر سيد قوم والحمار عير إنسان عين جبل والعير اسم إلى قافلة والعور جمع وفاحش الكلام المزري قوله والعير اسم إلى قافلة قال تعالى إذا كانت القافلة فيها جمال قد تخللها حمير تحمل الميرة فهي العير فإن كانت تحمل أزواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير فإذا كانت تحمل البجز والطيب فهي اللطيمة انتهى وماء فحن والضراب عيس وجمع أعيس الجمال عيس أبيض أي مع حمرة والعوس سياقل البيض نعم والثمر. قوله وماء فحل فائدة في تقسيم ماء الصل المني ماء الإنسان العيس ماء البعير اليرون ماء الفرس الزاجل ماء الظليم انتهى قوله أبيض بيان لأعيسه فائدة في تقسيم البياض على ما يوصف به رجل ازهر امرأة رعوبة، شعر أشمغ، فرس أشهب، بعير أعيس كما قال الناظم ثور لهب بفتح الهاء وكسرها، بقرة لياح بفتح اللام وكسرها، حمار أقمر، كبش أملح، ظبي آدم، ثوب أبيض، فضه يقق، خبز حواري، عنب ملاحي. عسل مازي ماء صاف وفي كتاب تهذيب اللغة ماء خالص أي أبيض وثوب خالص كذلك انتهى من صدق اللغة للتعاربي وذكر أيضا فصلا في ألوان الإبل فقال إذا لم يخالط حمرة البعير شيء فهو أحمر فإن خالطها السواد فهو أرمك فإذا كان أسود يخالط سواده بياض فهو أورى فإن اشتد سواده فهو جون فإذا كان أبيض فهو آدم فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيث وهو الذي في النظم فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحو فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف قوله والعوس سياقل البيض أي السيوف والثمر أي الرماح جمع أعوث وهو الصيقل انتهى عدم حمل لا لعقر عيف وجمع أعيط منيث عيف أو متطاول ونوق عوث سنين لم تحمل بغير عقر قوله ونوق عوث جمع عائط وهي التي لم تحمل الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب تتمه باب الغين في الشيء إدخالك شيئا غل والفقد والسكوت كل غل جامعة في عنق فغل وعطش أيضا فكن ذا خبري. قوله هو عطش وأكثر ما يستعمل بالهاء فيقال غلة فائدة في ترتيب العطش أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش ثم الضمأ ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة ثم الهيام ثم الأوام ثم الجواد وهو القاتل انتهى وريع نحو بيعة فالغلة حقد شعار تحت ثوب غلة برأس إبريق تشد الغلة أي خرقة وعطش في الحر قوله شعار تحت ثوب غلة بكثر الغين وغلاله أيضا فائدة في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في أشعار العرب الغلة والغلالة بكسر الغين فيهما ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق المبذله ثوب يتبذله الرجل في منزله الميدع ثوب يجعله وقاية لغيره قال الشاعر في غلام الله: أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر إن العبد للحر ميدعه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 قيل فيه غمر وسلثا جاهل أمر الدهر إن سبق الخيل جواد غمر أو حقد الشخص يقال غمر وقولهم إن كلانا غمر أي لم يجرب الأمور فدري قوله إن سبق الخيل جواد غمر ويسمى الجواد السابق غمر بفتح الغين تشريها له بالماء الغمر وهو الكثير فإن للفرس اوصافا مشتقة من أوصاف الماء منها إذا كان سريع الجري فهو يعبوب، واليعبوب الجدول السريع الجري. فإذا كان كلما ذهب منه إحضار أت إحضار فهو جموم، شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماؤها. فإذا كان متتابع الجري فهو مسح، شبه بسح المطر، وهو تتابع شaabيبه. فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب شبه بفيض الماء وانسكابه وبه سمي أحد أفراس النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرس ركبة انتهى أما السحاب فاسمه غمام والغم حر جمعه غمام ثم الزكام يا أخي غمام والغمم اسم سيلان الشعر قوله أما السحاب فاسمه غمام فائدة في تفصيل أوصاف السحاب وأسمائها أول ما ينشأ السحاب فهو النشء فإذا سحب في الهواء فهو السحاب فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام وهو المذكور في النظم فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء فلا تبصره ولكن تسمع رعده من بعيد فهو العقر فإذا أصل وأضل السماء فهو العارض فإذا كان ذا و وضرق فهو العراض فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة فإذا كانت متفرقة فهي القزع فإذا كانت قطعا متراكمة فهي الكرفي فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع وكنهورة فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي التخارير واحدتها قطرور فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة فإذا كانت سوداء فهي طخياء فإذا رأيتها وحسبتها ماطره فهي مخيله، فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكثهر فإذا ارتفع وحمل الماء وكتف واطبق فهو العماء والعماية والطخاف والطهاء فإذا اعترض اعتراض الخير قبل أن يطلق السماء فهو الحي فإذا عنا فهو العنان فإذا أظل الأرض فهو الدجن فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرضاب وانظر تمام المقام في فقه اللغة قوله مسيلان الشعر أي على الوجه أو القفى والموصوف بذلك أغم قال الشاعر ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزعه والأغم من الخيل ما كثر شعر ناصيته حتى يغطي عينيه انتهى كذك سحابة اسمها غمامة ولخريطة الفم الغمامة تمنع أكل البهم والغمامة اسم لكلفة بطرف الزكري منخفض الأرض وكهف غور. في جمع غيرة يقال غير ناحية بالعجم اعلم غور واسم لمكيال كبير القدر قائلة والشمس كل غورة وميرة ثم وفرج غيرة وبلدة عند هرات غورة والغيرة الحمية تحتسر والماء يجري فوق أرض غيل ولبن الحبل واما الغيل فالشجر الملتف ثم الغول جنية تكون ذات سحر. انتهى باب الغين باب الفاء وفيه اثنتان وثلاثون كلمة نصر وماء جار الفتاحه للحكم بين الناس قل وان وانت ضم وقل فتاحه والمفتح المخزن فاحفظ شعري قوله والمسح المخزن ومنه قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب انتهى وامرأة لها يقال فتر ما بين شاهد وكبرى فتر كسفرة من خوص نخل فتر ينخل أي فيها دقيق البر قوله ما بين شاهد إلى آخره فائدة في تفصيل ما بين الأصابع الفتر ما بين طرف الشاهد وطرف الكبرى وهي الإبهام والشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام والرتب ما بين طرف السبابة والوسطى والعتب ما بين طرف الوسطى والبنصر والبصم ما بين البنصر والخنصر والفوت ما بين كل إصبعين طولا وواسع الطرق فجاج تج ونوعب الطيخ بشأ من فج وقيل في جمع أفج فج منفرج الرجلين عند السير وترك فحل الضراب فدر قفعة لحم فدرة والفدر جمع لها جمع, فد جمع فدور فدر وهو العظيم من وعول البر شق وعورة وثغر فرج منكشف الفرج كثيرا فرج لبلدة بفارس قل فرج وثلث اسم بائح بالسر ان ترد اسم فرّا قل فراري وهرب معنا إلى الفرار وسم كشف السن بالفرار من ذات اربع لفهم العمر ومرة الفرز لميز فرزة لقطعة عزلتها قل فرزة ثم الطريق في الإكام فرزة لسان قوم جبل من صخر كسر ذبيحة وقتل فرس واسم إلى بعض النبات فرس من عجم جيل كترك فرس والفروس اسم جاء ليه زبر إن قتل السبع يقال فرس أو أكل الفرس يقال فرس اسما لنبت ثم إن فرس معناه بالخيل غدا ذا خبر قوله سمن لنبت حال من الفرس بكسر الفائي وسكون الراء ويطلق الفرس أيضا على الجلدة التي يكون فيها الولد انتهى مرة قطع بل وشق فرصة وخرقة قطعة قطن فرصة قد لاحل الآن انتهاز الفرصة أي اغتنام من أمري شعر النساء وكل عار فرع وهدر القول أو افتح فرع في جمع أفرع يقال فرع ضد لأصلع كثير الشعر قولوه شعر النساء إلى آخره فائدة في تفصيل شعر الإنسان عن التعالبي الفرع شعر رأس المرأة كما قال الناظم الغذيرة شعر ذؤابتها القفر شعر ساقها الدبب شعر وجهها عن الأصمعي وأنشد قشر النساء دبب العروس الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر الطرة ما غش الجبهة من الشعر الجمة والغفرة ما غط الرأس من الشعر الهدب شعر أشفار العين الشارب شعر الشفة العليا العنفقة شعر الشفة السفلى، المسربة شعر الصدر وفي الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق المسربة الشعرة شعر العانة الأسبو شعر لست الزبب شعر بدن الرجل ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذنين العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان الناصيه شعر مقدم الرأس الذؤابه شعر مؤخر الرأس انتهى وكوكبين واسم كل فرغ بعض الدماء هدر اي فرغ جمع فراغ للإناء فرغ او ناقة مكسرة للدر قوله وكوكبين الواو وربا والكوكبان احدهما الفرغ المقدم والثاني الفرغ المؤخر انتهى للطائش المكسار قل فرثار وشجر القصاع والفرسير لون من الالوان والفرفور ذكر سمين أو سويق تمري في شعر رأس الطريق فرق ومكيل والفف ثم الفرق طائفة وقطعه والفرق مناهم في السناي الغر قوله والفرق منا أي من الناس جمع أفرق وهو الأفلج والأفرق من الديكة ذو الفرقين ومن الخيل الذي إحدى حدقتي حدقتيه شاخصة والأخرى مطمئنة ومن الكباش بعيد ما بين الخصيتين. انتهى مرة فرق الشعر تدعى فرقة طائفة الناس تسمى فرقة ثم الفراق مصدر كالفرقة وهو احر من لهيب الجمر للدلك والمعك يقال فرق وبغض زوجة لزوج فرق وأذن فركاء جاء الفرق جمعا لها ذات ارتخاء فدري الفسخ والشق بثوب فزر جدي وأصل وقطيع فزر في جمع أفزر يقال فزر ذي عجرة معقودة في الظهر قوله وقطيع أي من الغنم فزر وهو ما بين العشرة إلى الأربعين والصبة من المعز مثل ذلك فإذا بلغت الغنم مئة فهي القوط فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة فإذا اجتمعت الضأن والمعزة فكثرتا قيل لها تلة انتهى للرجل الخسيس قيل فسل وأحمق الرجال ذاك فسل فسل فسول أسل جاء فسل جمعا لها كل خسيس القدر قوله فسل فسول إلى آخره في نسخة بدل هذا ولفسيل النخل جمع فسل صغيره ففهم وكن ذا خبر انتهى الابتدى والابتداع فطر والصدع والغمز وأما الفطر فترك ثوم بعض كم فطر وما بدا من عنب في الشجر ومخطر وفرج أنثى فعل حركة الإنسان تلك فعل جمع فعال ككتاب فعل وهو نصاب نحو فأس فدري الحطر أو ضد الغناء الفقر من أول الصلب عجب فقر جمع فقور أو فقير فقر مغرس نخل وكسير الفقر قوله مغرس نخل إلى آخره فائدة في قصر النخل وفولها عن الأئمة إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والوذية فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القاعد فإذا صار لها جزع يتناول منه المتناول فهي جبارة فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقله والعيدانه، فإذا زادت فهي باسقة فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوب قوله جمع فقور أو فقير إلى آخره عبارة القاموس والفقير الكثير الفقاري كالفقر ككتف والمفقور والبئر تغرس فيها الفسيلة انتهى مصحفه وعظمة الصلب ونبت فقرة أجود بيت في القصيد فقرة مدخل رأس من قميص فقرة والقرب أيضا واسم أحدى الحفر إن كثر الإنسان فقرا فقر أو يتألم من فقار فقرة ضد الغنى فيه يقال فقرا وذو الفقار صارم ذو بتر قوله وزو الفقار بفتح الفاء سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا وصار سيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى علي رضي الله تعالى عنه انتهى خنوث صفرة فهذا فقع ترعرع الغلام ثم الفقع لكمأة جمع فقيع فقع وهو حمام أبيض كالدر من غلب الغير بفقه فقها أو فهم الشيء يقال فقها والشخص إن صار فقيها فقها أي صار ذا فقه كثير القبر والقسم بالفتح وواد فلج ومثيل والقسم كل فلج وجمع أفلج الثنايا فلج بعيدها وثما أتى للظفر قوله بالفتح في نسخة أخرى مصطرا قولوه وجمع أفلج التنايا أي بعيد ما بينها وهو معدود من محاسنها كالشنب وهو رقة الأسنان واستواءها وحسنها والرتل وهو حسن تنضدها واتساقها والشتت وهو تفرقها من غير تباعد بل في استواء وحسن ويقال منه ثغر شتت إذا كان مفلجا أبيض حسنا والأشر وهو تحزيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب المولد والظلم وهو الماء الذي يجري على الأثنان من البريق لا من الريق انتهى قلت هو كفرند السيف أي جوهره قولوه الثنايا جمع سنية وللإنسان أربع سناية وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتا عشرة رحى في كل شق ست واربع نواجل وهي اقصاها انتهى الشق او اظهار فجر فلك والقوس من مشقوق عود فلق جمع فليق وهو عرق فلق في عضد او عنق عن طري قوله والقوس من مشكوق عود اي من عود مشقوق فائدة في تفصيل اثماء القسي واوصافها الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فلقتين القضيب القوس التي عملت من عود غير مشقوق، الفرع التي عملت من طرف القضيب الفخاء والفجواء والمنفجة والفارج والفرج القوس التي تبين وتروها عن كبدها الكثوم التي لا شق فيها العاتكة التي طال بها العهد فحمر عودها الجشء الخفيفة من القسي المرتهشة التي إذا رمي عنها اهتزت فضرب وتروها أبهرها الطوح أبعد القسي موقع سهم المروح التي مرح لها القوم فقلبوها إعجابا بها العسله القوس الفارسية المحبلة مستديرة العود المفصحة التي فيها عرض انتهى قولوه جمع فليق إلى آخره والفريق أيضا الجيش العظيم قولوه في الهامش والفريق أيضا الجيش كذا في نسخة الناظم وفي القاموس الفيلق كفيقا الجيش العظيم انتهى مصاح فائدة في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي أقل العساكر الجريدة وهي قطعة جذرت من العسكر لوجه ثم السرية وهي من خمسين إلى أربعمائة ثم الكتيبة وهي من مئة إلى ألف، ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف، وكذلك الفيلق والجحفل، ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى اثنين عشر ألفاً والعسكر يجمعها. انتهى. وقال ابن الأمباري: يقال للعشرة فليعة وللعشرين فلائعة وللثلاثين جريدة وللأربعين كتيبة وللمائة مقنف ولالأربعمئة كتنائب ولالأربعة آلاف جيش. وللاثني عشر ألفا عرمرا ولخمسة عشر ألفا أرعا ولعشرين ألفا سيلة انتهى جماعة ثلمة سيف فل والارض لا نبات فيها فل والجمع للسيف الأفل فل واسم لزهر أبيض ذي نشري وعجب كذل جاج فنكو والباب بالفتح وكسر فنك وساعة من الليل نعلم فنك وافتح مع التحريف أو بالكسر وتعب الخيل ودق فهر بحجر له يقال فهر واسم قبيلة وأما فهر فاسم لمدراس اليهود المكر وما به البشرى وزجر فال وعرق عجب زنب والفيل لفائل الرأي وصار الفول ونقلا عند أهل مصر مصدرنا نو نقيض تحت فوق مضطرب الاخلاق فوق فيق والفرج أو طرف الهسال فوق وملك بالروم واسم طير وفعلة من الفواق فوق والدر بين الحلبتين فيق ولغة في فوق سهم فوق أعني به محل وضع الوتر انتهى باب الفاء باب القاف وفيه أربع وثمانون كلمة قطع وصحل ورئيس قب والعظم بين الإليتين قب في جمع قباء يقال قب وتلك ذات دقة في الخصر بعض الملابس اسمه قباء في قاب قوسين اتى قباء وقد أتى اسم موضع قباء بمده إن شئت أو بالقصر خرجة لجلب حب قبله وكل ما استقبل فهو قبله وانعم علينا يا أخي بقبله أي لثمة من خدك المحمر وكل ما على من الأرض قبل وجهة وطاقه الشخص قبل وجمع قبلة بضم القبل للثمة أي بشفاه الثغر ثم الكفالة اسمها قباله وقيل في اسم رجل قباله كتتجاه يا أخي قبالة أعني خلاف ما وراء الظهر تناول أي بالبنان قبض والعدد الكثير ذاك قبض وجمع أقبض الرجال قبض من رأسه يا صاح ذات كبري تقليلك كالإنصاق ذاك قطر والأسهم الصغار تلك قطر وجالب من كل شيء قطر كأن هذا لغة في قطر غبرة وريح لحم قطرة واسم إبليس اللعين قطرة وبيت صياد على الماء قطرة يسكنه لصيد نحو الغر قوله على الماء أي على شاطئ الماء وهو حفرة يقمن فيها الصائد فائدة في تفصيل أسماء حفر مختلفة الأمثلة والمقادير إذا كانت الحفرة في الأرض فهي هو فإذا كانت في الصخر فهي نقرة فإذا حفرها ماء الميزاب فهي سجاره بالثاء والباء فإذا كانت للنار فهي إرة فإذا كانت لقمون الصائد فيها فهي ناموس وقطرة المذكورة في النظم فإذا كانت لاستدفاء الأعرابي فيها فهي قرموس انتهى إماثة مز الشراب قتل مثل عدو أو صديق قتل جمع قتول يا إمام قتل كثير قتل للعدى والخمر قوله إماثة مج الشراب قتلوا وقد جمع هذين المعنيين حسان بن ثابت في قوله قبل إسلامه رضي الله عنه إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل حقي أنه جتمع قوم على شراب لهم فغناهم مغنيهم بهذا الشعر فقال بعضهم إمرأته طالق إن لم أسأل الليلة عبد الله بن الحسن القاضي عن عله هذا الشعر لما قال إن التي فوحد ثم قال تلتاهما فثنى فأشفق على صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا ومضوا يتخطفون القبائل حتى انتهوا إلى بني شقرا وعبد الله بن الحسن يصلي فلما فرغ من صلاته قالوا قد جئناك في أمر دعتنا إليه الضرورة وشرح وشرحوا خبرهم وسالوه الجواب فقال إن التي على بها الخمر الممزوجة بالماء ثم قال من بعد كلتاهما حلب العصير يريد الخمر المتحلبة من العنب والماء المتحلب من السحاب المكنى عنه بالمعصرات في قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا قال الحريري في ذرة الغواص هذا ما فسره عبد الله بن الحسن القاضي وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سر كشف سره وبيان نكته أما قوله إن التي ناولتني فردتها إلى آخره فإنما خاطب به الثاقية الذي كان ناوله كأسها ممزوجة لأنه يقال قتلت الخمر إذا مزجتها وكأنه أراد أن يعلمه أنه فطن لما فعله ثم مقتنع بذلك حتى دعا عليه بالقتل في مقابلة المزج وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ ثم إنه عقب الدعاء عليه بأن استعطى منه ما لم يقتل يعني الصرف الذي التي لم تمزج وقوله أرخاه ما للمصلي يعني به اللسان وسمي مصلا بكسر الميم لأنه يفصل بين الحق والباطل انتهى من الدرة والعظم من فوق الدماغ قحف وشدة الشرب فتلك قحف وقاحف والجمع منه قحف مستخرج ما في الإناء فدر وقامة والشق طولا قد وسير جلد قبل دبغ قد واحده القدة ثم القد إثمن أتى لسمك في البحر رائحة الطعام إن طابت وهي كذا المقدار قل فيه قدى وجمع قدوة وقدوة قدى ما يقتدى به فكن ذا خبر وري الزنادي فالمعرض قدح سهم بلا ريش ونصل قدح وقيل في جمع قديح قدح أي مرق يبقى بقعر قدر قوله سهم بلا ريش فائدة اول ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطعاً، ثم يبرى, ثم يبرى فيسمى برياً، وذلك قبل أن يقوم فإذا قوم وآن له أن يراشى وينفل فهو القدح فإذا ريش وركب نصله صار سهما ونبلان انتهى طبخ وتضييق قضاء قدر مقدار التخميل أما القدر فهو وعاء الطبخ ثم القدر أعناقهم موصوفة بالقصر أو ثم القدر أعناقهم جمع أقدر وهو قصير العنق انتهى مشي أمام الغير ذاك القدم واسم لثوب أحمر والقدم لكل ماض سابق والقدم جمع قدوم آلة للنجر ذو رتبة في الخير يدعى قدمه سابقة الأمر ثم قدمه تبغطر المختال يدعى قدمه ومصدر الشيء القديم فدر ما يطع الأرض من الرجل القدم سابقة الأمر كذا ثم القدم ضد الحدوث واسم موضع قدم واسم الشجاع المشبه الهزبري واستقدم القوم فلان قدمه من سفر آب بمعنى قدمه والشيء قد صار عتيقا قدما قوادم ريش جناح الطير الظهر والدبى وجمع الماقرة واسم طعام أو ضيافة قرى وقرية في جمعها قالوا قرى لبلدة بالريف لا بالحضر وليلة باردة أي قرة والبرد نفسه يسمى قرة وما به العين تقر قرة تسكن بعد جولان النظر ومستقر الماء فالقرار وجمع قرة مضى اكترار جمع قرارة أتى قرارو للماء من خوف احتراق القدر قوله وجمع قرة بكسر القاف مضت أي تقدمت وهي البرد قوله للماء أي البارد يصب في القدر خوف احتراقها ومرت القرب بفتح قربة لطلب الماء وأما القربة فهي وعاء الماء ثم القربة ما يتقرب به في الخير تعجيل سير في استقى قرب وجمع قربة بكسر القرب وجمع قربة بضم القرب كلاهما مر قريب الذكر ثم جليس ملك قربان قربت بالكسر اتى القربان مصدره في الضم قل قربان وما به التقرب فهم تسر قوله قربت بالكسر يعني إذا قلت قربت الأمر بكسر الراء كان مصدره القربان بكسر القاف وإن قلت قربت من الأمر بضم الراء كان مصدره القربان بضم القاف والقرب يا هذا هو القراب والغمد أو جسن له قراب ما قارب المقدار فالقراب ورفع رجلي واطئ بالكسر قولوه ورفع رجلي واطئ يعني أن القراب بالكسر رفع الرجل حالة الجماع انتهى في الليل من يطلب ماء قربا أو اشتكى خاصرة قل قريبا وقدنا زيد بمعنى قربا وصدقت قرابتي أي حذري قولوه في الليل من يطلب ماء إلى آخر فائدة في تفسير سير الإبل إلى الماء في أوقات مختلفة عن الأصمعي وغيره سيروها إلى الماء ليلا لورود الغب الطلق بفتح اللام سيرها ليلا لورد الغد القرب والفعل منه قرب بفتح الراء كما في النظم سيرها إلى الماء يوما ويوما لا الغب وورودها بعد ثلاث الربع ثم الخمس ورودها كل يوم مرة الظاهرة ورودها كل وقت شاءت الرصة ورودها يوما نصف النهار ويوما غدوة العريجاء انتهى وعنق كسب وجمع قرض وحيوان ليس يخفى قرد واسما إلى القردان جاء القرد أعني به جمع قراد فدري والبرد والبارد كل قرس ثم الصغار من بعوض قرس جمع قريس أي قديم قرس والقرس الجامد يا ذا الحجري قطع عدول والجزاء قرض. وبدل ما يرجع وافتح قرض وقد اتى جمع قريض قرض لجره البعير واسم الشعر قطع النبات بالمجن قرط ثم النبات بعد قطع قرط علق في شحمه اذن قرط شعلة نار صارم ذو قوله علق في شحمه اذن قرط فائده في أسماء الحلي ومحاله الشنق والقرف والرعفه للاذن الوقف والقلب بضم القاف والسوار للمعصم الدملج للعضد الحبيره للساعد القلادة والمخنقة للعنق المرسله للصدر الخاتم بفتح التاء وكسرها للاصبع الخلخال والخدمه للرجل الفتح لاصبع الرجل تلبسها النساء العرب انتهى وعاء لحم من جلود قرف ويابس في جوف أنف قرف جمع قروف أي جراد قرف أو مكسر البغي وفعل الشر زؤابة مئة عام قرن في أي وصف المساوي قرن وجمع أقرن الرجال قرن من حاجباه اتصل بالشعر قوله قرن هو بفتح الضؤابة ولذلك سمي اسكندر ذا القرنين وجمعها قرون قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرثه بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها وهل زفت إليك قرون ليلى زفيف الأقفوانة في نداها فقال اي والله فقبض, فقبض المجنون جمرا كان أمامه بكلتا يديه وجعل يصحصك الفرخ المذبوح قوله من حاجبه الطفل فائدة في الحاجب من محاسنه الزجج والبلج ومن معايبه القرن والزبب والمعط فأما الزجج فدقة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خطة بقلم والبلج أن تكون بينهما فرجة والقرن اتفالهما والزبب كثرة شعرهما والمعط تساقط بعضه إنسان إبريسم والوتب كل قز تباعد من دنس فالقز ومتقزز الرجال قز مثلثا مجانب ما يزري واسم لعالم النصارى قس تتبع الاخبار ذاك قس واسم خطيب من اياد قس كان فصيحا وعظيم القدر والجور والتفريق ذاك قسط عدل ومقدار ووزن قسط لركب غليظة قل قسط واسم إلى عود بخور عطري قوله لركب فهو جمع الركبه القسطاء وهي التي غلظت ويبست فلا تكاد تنقبض انتهى قسمت مالي بين صحبي قسمة جزأته فخذ إليك قسمة جزءا وما أعطيت إلا القسمة جمع قسيم أي شبيه البدري خلط بمفسد وسب قشب ثم وما لا خير فيه قشب جمع قشيب أي جديد قشب أو ذلبلا أو النظيف فدري قوله جمع قشيب أي جديد أي من خصوص البرود فائدة في تقسيم الجدة على ما يصف بها يقال ثوب جديد برد قشيب شراب حديث شباب غض دينار هبرزي سلة شوكاء إذا كان فيها خشونة الجدة انتهى سلب إزالة اللحاء قشر ثم اللحاء واللباس قشر وجمع أقشر الرجال قشر لمفرط في لونه المحمر قوله وجمع أقشر الرجال إلى آخره فائدة في تفصيل ما يوصف بالشدة رجل أقشر شديد الحمرة ليل عكامس شديد الظلمة اسد ضارم شديد الخلق والقوه ورجل عصبي وصمعري كذلك وامراه صهصه لق شديده الصوت رجل خصم شديد الخصومه شعر قطط شديد الجعودة لبن تخف شديد الحموضه ماء زعاق شديد الملوحه قال التعاربي وانا استظرف قول الليث عن الخليل الزعاق كالزعاق سمعنا, سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغة أم لثغة رجل شقز شديد البصر سريع الإصابة بالعين وكذلك جلعبي فرس ضليع شديد الأضلاء يوم مع معاني شديد الحر عوض دعر شديد الدخان انتهى ومرة القشر لكشط قشرة والقطعة المقشورة تدع قشرة مطرة تقشر ارضا قشره وليس فتح القاف بالمضر قد قيل للأكل الكثير قشم والجسم أو مثيل ماء قشم وناضي اللحم وأما قشم فيابس المقل الذي في البر قصيرة أو جمعها قصارة ولخلاف الطول والقصارة لحرفه القصار والقصارة للدار قد تحصنت كالقصر أي بأصل عنق قصار وكفك الشعر هو القصار ولقشور الحب والقصار بالضم غاية لكل أمر أصول مقطوع النخيل قصر ويبس عنق فرس والقصر ضد إلى الطول وجاء القصر جمع لقصر ضلع بالخصر قوله لقصر ضلع أي ضلع القصر وهي التي تلي الخاصرة انتهى حصن صان معنى قصرة أكرم خصة والبعير قصرة أي ناله قصرة وقصرة ضد اللي طال أي غدا ذا قصر الشوق قد قص جناحي قصة فاسمع أخي أنت شرح القصة رأيت من فوق الجبين قصة فحرت في ليل وضوء فجر قوله الشوق قد قص جناحي قصة كذا في نسخة وفي أخرى ومرة القص تسمى قصة ثم الحديث ذاك يدعى قصة وما يقص يا أخي فقصة لا مطلقا بل من خصوص الشعر انتهى بمنجل قطء القصيل قص وأحمق لا خير فيه قصه جمع قصيل أو قصول قصه للزرع أو للسيف ماضي البتري قل للكسر المبين قسم طريقة وأصل مرعا قسم وجمع أقسم الرجال قسم إحدى الثنايا ضد ذات كسر قوله للكسر المبين قسم أي الذي يبين بعض يبين بعض أجزاء المكسور من بعض فإن بقي بينها اتصال فهو قسم بالفاء انتهى حصن صغير أو فتيت القطة بقية والجنس ثم القبضة بكاره المرأة اما القبضة فاسم إلى العيب وخفف فسري قطع وتكليح ومزج قطب حديدة الرحى وسل القطب سيد قوم واسم نجم قطب وكل ما به مدار الأمر قوله وتكليح أي تكليح الوجه وعبوسه فائدة في العبوس إذا زوى الرجل ما بين عينيه فهو قاطب وعابس فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومكفهر فإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأطمعين قلوه ومزج أي مزج الخمر بالماء فائدة في اختلاف أسماء المزج باختلاف المنزوج المذق خلط اللبن بالماء القطب خلط الخمر بالماء ومن ذلك يقال جاء القوم قاطبة أي جميعا مختلطين بعضهم ببعض الغلط خلط البر بالشعير القشب خلط الطعام بالسم الإبسار خلط البسري بالتمر ونبذهما وهو أيضا خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل الميش خلط الصوف بالشعر المجن خلط الجد بالهزل المقاناة خلط لون بلون أو الصوت بالوبر انتهى لمجة أو عبسة قل قطبة وهيئة القطوب تدعى قطبة نبث شوك يسمى قطبة وسم إلى نصل صغير القدر وسكب غيث أو دموع قطر بعض البرود والنحاس قطر وجانب عود البخور قطر وسم خط الاستواب القطر قوله خط الاستواء هو الذي يمر بمركز الدائرة ويقسمها نصفين متساويين فإن قسمها أقل أو أكثر من النصف سمي ذلك الخط وتدا لا قطان انتهى بث وخيبة الرجاء قطع تنفسة وجزء ليل قطع جمع قطيع أي ضعيف قطع بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب نيل الأرض في مثلثات العرب الوجه الأول تتمه باب القاف قبائل مجتمعون فالقلل وجمع قلة لرعدة قلل وقلة الرأس وجمعها قلل أو جرة الفخار ذات الكبر قوله ذات الكبر أي الجرة الكبيرة سميت قلة لأن الرجل الجلد يقلها بيده فائدة في اختلاف أسماء الكبير والعظيم من أشياء مختلفة عن التعالبي القلة الجرة الكبيرة الرس البئر الكبيرة اليفن الشيخ الكبير القلعم العجوز الكبير القحر البعير الكبير الطبع الناه الكبير الفرعة القملة الكبيرة التبن القدح الكبير الشاهين الميزان الكبير الخنجر السكين الكبيرة العين الحجرة الكبيرة القهبو الجبل العظيم العاقر الرمل العظيم الشارع الطريق العظيم السور الحائط العظيم الرتاج الباب العظيم الصخرة الحجر العظيم المقراث الحوض العظيم المقرى الإناء العظيم الفيلق الجيش العظيم الفيلم الرجل العظيم وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أقمر فيلم العذر المرأة العظيمة الدوحة الشجرة العظيمة الخلية السفينه العظيمة السجل القربة العظيمة الغرب الدلو العظيمة الدجالة الرفقه العظيمة الثعبان الحية العظيمة القرميد الأعجوبة العظيمة المعول الفأس العظيمة الطربال الطلمعه العظيمة الملحمه الوقعه العظيمه الدبله والدبنه اللقمه العظيمه المحاله البكره العظيمه الرق السحفات العظيمه الدلدل القنفذ العظيم القمع الذباب الازرق العظيم الحلمة القراد العظيم الفاجر الوعل العظيم البقة البعوضة العظيمة انتهى، الكنس والاستراس ليس قم وجمع قمة بكسر قم وتلك أعلى الرأس أما قم فاسم لبلده فكن ذا خبري، جماعة القوم تسمى قمة والرأس أو اعلاه كل قمة ما يأخذ السبع بفيه قمة واسم كناسه البيوت فدري. وصرف شخص عن مراد قمع في رأس تمر أو زبيب قمع وجمع أقمع الرجال قمع ذي رمص في عينه أو بثري تتبع الأخبار همز قن ثم الرقيق ابن الرقيق قن والجبل الصغير ذاك قن أو رأسه المرفوع فوق الظهر قوله ثم الرقيق بن الرقيق إلى آخره فائدة في الخالص من أشياء مختلفة عبد قن إذا كان خالص العبودية وأبوه عبد وأمه أما يوم مصرح ومصح إذا كان خالصا من الريح والسحاب رمل نقح إذا كان خالصا من الحطى والتراب مارج من نار إذا كانت خالفة من الدخان انتهى ورجل أو جبل قنال رؤوس أجبال هي القنال قم قميص اسمه قنان وريح إبط منتن مضر ايجاد قوه بحيط قنع مستنقع الماء فذاك قنع جمع قناع أي خمار قنع أو طبق الفاكهة فهم تسري جاء بمعنى الاقتناء القنو والعذق من تمر فذاك قنو في جمع أقن الأنف قيل قنو محدود بالأنف ولو في الصقر قوله في جمع أقن الأنف إلى آخره فائدة في تفصيل أوصاف الأنف الشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلى <تصفيق> القنا <تصفيق> طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه والوسط منه أقنى وهو مزموم في الخيل محمود في الناف والسقر القطس تقامل قصبته مع ضخم أرنبته الخنس تأخر الأنف عن الوجه أدلت شقوص طرفه مع صغر أرنبته الخرم شق في المنخرين الخشم عرض الأنف القعم وجاجه انتهى مصدر قبت أي خرقت القوب والقاب مقدار كذاك القيب وبيضة قابية والقوب للفرخ من أي صنوف الطير وجرك الخيل بحبل قود وقيل للمقدار أيضا قيد وجمع أقود الرجال قود قليل للتفاة أي الغير مصدر قرت الشيء جاء القور قورته ثم اسم زفت وجمع قوراء لدار قور واسعة وتلك خير الدور قوله وجمع قوراء فائدة في تقسيم الساعة على ما يصف بها عن التعالبي أرض واسعة دار قوراء بيت فسيح طريق مهيع عين نجلاء طعنة نجلاء إناء منجوب ومنجوف قدح رحراح وعاء مستجاف مكيال قباع سير عنق عيش رفيغ صدر رحيب بطن رغيب قميص فطفاض سراويل مخرفجة أي واسعة والسراويل مؤنثة لأن لفظها لفظ الجمع وهي واحدة وعن أبي هريرة أنه كره السراويل المخرفجة وحكى أبو الفتح عثمان بن جني أن عربيا قال لخياط أمره بخياطه سراويل خرفج منطقها وجدل مسوقها أي وسع معظمها وضيق مدخلها فلا خيفق نهر جلواخ بئر خوقاء انتهى وشدة كذا القياس قوس وثمان إلى المقدار جاء قيس وجمع أقوى الرجال قوس شيخ مسن منحن من كبري العدل والقامة فالقوام رزق يقيم الشخص فالقوام والداء في قوائم قوام من البهيم ناشئ عن ضره واحدة القيام تدعى قومه وثمن الشيء يسمى قيمه وقامة الإنسان تلك قومة ووجع العين فكن ذا خبر واسمن إلى صوت الدجاج قيك والجبل المحيط ذا كطيك مضطرب الأحوال فهو قوك وملك بالروم أي ذو يسري أي يسري وهو الذي تنسب إليه الدنانير الفوقية انتهى انتهى باب القاف باب الكاف وفيه يحدى وثلاثون كلمة القلب عن وجه يسمى كبة وفرعة جماعة والكبة لهيئة الكب وأما الكبة فالثقل والغزل وحمض الشجر ضر وما ينبت عن تمر كبا كناسة المنزل سموها كبا ثم الكباء العود جمعه كبا واسم إلى المرتفع هم تدري قوله ثم الكباء الكباء ككساء عود البخار أو ضرب منه انتهى مشرح اللحم هو الكباب وكبة يجمعها كباب لحملة في الحرب والكباب طين ورمل جعد بالقطر في كبد حصول داء كبد وكبد يقال فيه كبد وجمع كبداء بمد كبد لرملة غليظة في البر وشرف معظم شيء كبر تعاظم في النفس ذاك كبر ولكبير القوم قيل كبر والكبر في الجسم نقيض الصغر نوع من النبات سموه الكبر والطعل في السن فها ذاك الكبر كبر المعاصي إنها إحدى الكبر والكابر الكبير أي في القدر كبست حفرة بأرض كبسة ملأتها بما يسمى كبسة وهو التراب وفتحت كبسة أولاً وفيها الطيب ذاك النشر قوله كبثة بضم كاف جمع كبيس وهو خلي مجوف يحشى طيبا انتهى ربط اليدين خلف ظهر كتف والمشي ذر ويدي أما الكتف فلغة في كتف والكتف جمع كتاف لوثاق الأسر شدة محل والسماء كحلو خرجة لدفع عين كحل وما وضعته بعين كحل وموضع والمال إن ذا وفري وعرفات أوثنية كذا مسك بلا رائحة يدعى كذا وقل إلى أسفل مكة كذا وكلفة اسم مع تمر ومكسر من كذب كذاب لكذب التكذيب والكذاب وجمع كاذب هو الكذاب وكذب جمع كذوب فدري قوله لكذب أي ومصدر لكذب بتشديد الزال ومنه وكذبوا بآياتنا كذاب وكروان ذكر هو الكرى والنوم ثم اسم الإجارة الكرى وكرة في جمعها قالوا كرى وجمع كروه إلى اسم القبر قوله الكرى بفتح الكاف الكروان الذكر ومن أمثالهم أطرق كرى إن النعام في القرى والكرى أيضا النوم في من غير استغراق فائدة في ترتيب النوم عن التعالبي أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ثم الوسن وهو ثقل النعاس ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس العين ثم الكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. ثم التعفيق وهو النوم وعن تسمع كلام القوم ثم الإغفاء وهو النوم الخفيف ثم التهويم والتهجاع وهو النوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل ثم الهجود والهجوع والهبوغ وهو النوم الغرق ثم التسبيخ وهو أشد النوم انتهى ورأس فخذ مستديرا كرمة وموضع وقرية والكرمة للرجل الكريم ثم الكرمة لموضع الأيب الحجازي قفري قد قيل في الدق الشديد كس وبلدة بسمر قندا كس وجاء فيها الفتح ثم الكس لفظ مولد بمعنى الحر قوله بسمر قندا هي بفتح المين وسكون الراء قال في القاموس وسكون المين وفتح الراء لحنون انتهى والضرورة الشعرية أحوجت الناظم إلى ارتكاب اللحم لا سيما والألفاظ الأعجمية يغتفر فيها ما لا يغتفر في العربية فإن سمر معربه من كلمتين أصلهما شمر وكان شمر ملكا غزى بلاد العجم وخرر مدينتهم ومعنى كن خرب المدائن كذا بخط الشيخ نصر علي على هامش نسخة الناظم انتهى وشرف والمجد هداك كثى نوع من السياب سموه كسا والكسوة الثوب وجمعها كسا بضم كاف كسوة والكثر كفت زيدا عن فلان كفى حبالة دارة وشم كفه والرمل طال واستدار كفى ولثة فوق الثناي الغر قبض وتشمير وصرف كفت وثم إلى القدر الصغير كفت جمع كفيت أي خفيف أو ضبة الحديد فوق الكسر قولوه وثم إلى القدر الصغير كفت فائدة عن التعالبي في تقصيل أسماء الصغير من أشياء مختلفة القدر الصغير كفت القرن الجبل الصغير العنز الأكمة الصغيرة الجدول النهر الصغير الكرز الجوالك الصغير الغمر القدح الصغير، الجرموز الحوض الصغير، القلهزم الفرس الصغير، الهمبرت الضبع الصغيرة، الشفره الضبية الصغيرة، الخشيش الغزال الصغير، الحثبانه الوساده الصغيرة، البخنق البرقع الصغير، الكنانة الجعبة الصغيرة، الخفاص الثقب الصغير، الحميت الذق الصغير النبلة اللقمة الصغيرة القارب السفينة الصغيرة الرسل الجارية الصغيرة ومنه قول عدي بن زيد ولقد, أل ولقد أله ببكر رسلي مسها ألين من مس الردن والردن الخذ انتهى ستر وقرية وبعد كفر واسم العصر او الظلام كفر جمع كفور أي جحود كفر كذلك الإيمان ضد الكفر ثم الصيام قيل فيه كفل كسى ركوب والنصيب كفل جمع كفيل أو كفول كفل لضامن للذات أو للخسر قوله كسى ركوب أي كساء يركب عليه وقوله للذات أي ضمان حضور أو للخسر أي ضمان ظرم انتهى وللنبات مطلقا قيل كلا وكلمة مفردة لفظ كلا يعنا بها اثنان وكلية كلا جمع لها يفهمها من يدري قوله يفهمها من يدري وهي كلية البطن المعروفة وكلية المزادة وهي جلدة تحت عروتها وكلتاهما بضم الكاف انتهى عن قطعه كلا الحسام كلا والبصر الضعيف كلا كلا والحال واسم الستر أم الكلة فإنها التأخير أي في الأمر مصطر كل أي عي هو الكلال والكل مفرد وجمعه كلال من لا يعول بل يعال والكلال من بعد عبد رجل من فهر قوله من بعد عبد يعني عبد كلال انتهى ذهاب عقل يا فتى كلاب وجمع كلب يا أخي كلاب للسبع العقور والكلاب اسم لماء من مياه البر قولوه للسبع العقور الكلب في الأصل اسم لكل سبع العقور ثم غلب على هذا النباح انتهى ولقط قدر بوجه كلف وكل مولع بشيء كلف وأكلف والجمع منه كلف ذو كلف أسود بالمحمر حديث نفس منطق كلامه والجرح كلم جمعه كلام ارض أرض صليبة هي الكلام أي مطلقا لا من خصوص الصخر تغطية الشيء بكم من كم أما وعاء الطلع فهو كم محل إخراج اليدين كم من القميص يا وحيد العصر لامرأة ابن أو أخ قل كنة ثم وعاء كل شيء كن سقيفة أو رف بيت كنة أو مخدع وقيت كل شر ناحية بها الحسان كنده لقطعة من جبل كل وبلدة بثمر قنده ثم الكنود ضد رب الشكر حياة الشيء عدول كنفو وعاء أثقاف التجار كنفو جمع كنيف أو كنوف كنفو ترس أو الناقة ذات النفر قولوه وعاء إثقاف التجار كنفو فائدة في أثناء الأوعية القمطر وعاء الكتب العيبة وعاء الثياب المزود وعاء زاد المسافر الخرج وعاء آلات المسافر الكنفو وعاء أثقاف التجار ووعاء أدوات الصانع الصفن وعاء زاد الراعي وما يحتاج إليه الحفش وعاء المغازل القشوة وعاء آلات النفساء وقال الليث هي قفة يكون فيها طيب المرأة الجؤنة للعطار الصوان للبزاز انتهى قوله ترثم بيان لكنيف وقوله أو الناقة بالكسر بيان لكنوف وهي التي تنفر من الإبل فتعتزلها وتبرك وحدها في كنفها انتهى طبيعة وكفر أرض كور وزق حداد لنفخ كير أما محل ناره فكور واسم إلى الرحل وعش الدبر قوله الدبر أي الزنابير الفرج والوط اسم كل كوم واسم إلى الصاحب أيضا كيم وجمع كوماء بمد كوم لناقة سنام هذا وفر قوله وجمع كوماء بفتح الكاف مع المد وهي الناقة العظيمة السنام فائدة في أوصاف الناقة إذا كانت تامه الجسم حسنة الخلق فهي عيطموس وزعلبة فإذا كانت غليظة ضخمة فهي جلنفعة وكنعرة فإذا كانت طويلة ضخمة فهي جسرة وهرجار فإذا كانت عظيمة السلام فهي كوماء كما في النظم ومقحاد وقيل الكوماء طويلة السلام والمقحاد عظيمته فإذا كانت شديدة اللحم فهي وجناء مشتقة من الوجين وهي الحجارة فإذا كانت شديدة كثيرة اللحم فهي عن تريس وعرندس ومتلاحكة فإذا كانت ضخمة شديدة فهي دوسرة وغدافرة فإذا كانت حسنة جميلة فهي شمرذلة، فإذا كانت قليلة اللحم فهي حرجوج وحرف ورهض انتهى انتهى باب الكاف باب اللام وفيه أربع وثلاثون كلمة واسم اللصوق أي بارض لبد والصوف ملبودا فذاك لبد جمع لبيد يا إمام لبد وهو جوالق صغير القدر قوله وهو جوالق بضم الجيم أي وعاء من خوص صغير انتهى والصوف والفقر كلاهما لبد وجمع لبدة جماعة اللبد أو شعر أكناف السباع واللبد نصر بن عاد واسم جم وفر قوله نسر بن عاد هو آخر نصور لقمان بن عاد وقوله قبله جماعة أي تغشاك وتتزاحم عليك ومنه كادوا يكونون عليه لبدة وقوله واسم جم أي كثير ومنه أهلكت مال اللبدة انتهى تعمية الأمر فتلك اللبس لباسنا وكسوة بيت اللبس جمع لبوس وهي درع اللبس ومفطرا إلى لبست يجري من لبن شبيه سكر اللبن وشغل آجر وأما اللبن فوجع في العين ثم اللبن جمع لبون وهي ذات الدر من لبن مرة سقي اللبنة آجرة ياقة ثوب اللبنة لنقمة كبيرة قل لبنة أو مطلقا ولو لذات الصغر من بين فرس ودم يجري اللبن وذية وجع عنق واللبن اسم إلى الاجر ثم واللبن للقم فضعها في الثغر صدر ومجرى لبن كل لبان ولبن المرأة لا غير اللبان وشجر الكندر هاذاك اللبان وقبل لبانتي تفز بالأجر قوله لا غير أي لا غيرها يعني أن اللبان يطلق على لبن خصوص المرأة وقوله وقضي لبانة لضم اللام أي حاجتي انتهى قد طيل للشتم وللسب لها والقشر فوق خشب الغصن لها ولحية بالكثر جمعها لحى لما على اللحيين أي من شعر قوله والقشر إلى أثره فائدة في أثناء القشور على اختلافها اللحاء بكسر اللام قشر الغصن. الليت قشر قم بالحركات لص يعني أن السارق يسمى لصا بالحركات الثلاث فوق اللام فائدة في تفصيل أحوال السارق وأوصافه إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق فإذا كان يقطع الطريق على القوافل فهو للص وقردود فإذا كان يده وخارب أو الغلم فهو أحمص والسؤشات المسروقة فإذا كان يسرق الدراهم بين عصابعه فهو قصار فإذا كان يشق عنها الجيوب فهو طرار فإذا كان في والففق فهو طمرية وعفرية نفريه، فإذا كان أخبث اللصوص فهو عمروط فإذا كان يبل اللصوص، فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعه ولفيتها كونه من ضم اضراس بالجر بدل من الالف والالف ايضا مجتمع المنكبين يكادان يمسان اذنيه فصل في مقابح الاسنان الرواق طولها الكسس صغرها وزياده سن فيها وانضمامها ومنه اشتق الالف الذي في النظم فليلل اقبالها على باطن الفم انتهى وضد نشر قبح اكل لفه واحد ألفاث الرياض لف ملتفة الأغصال ثم اللف جمع ألف أبكم ذي حصري قوله أبكم فائدة في عيوب اللسان والكلام اللفث أن يكون في اللسان ثقل وانعقاب اللغ أن لا يبين الكلام اللجلجة أن يكون فيه عين وإدخال بعض الكلام في بعض الخنخنة أن يتكلم ملد أنفه القمقم أن يتكلم من أقصى حلقه الرتة حبسه في لسان الرجل وعجلة في كلامه اللقنة والحقلة عقدة في اللسان وعجمه في الكلام التهتهت والتهتهت بالتاء والثاء حكاية التواء اللسان عند الكلام التعفعة والتعفعة بالتاء والثاء أيضا حكاية صوت العلي والألكم اللسرة أن يصير الراء لا في كلامه الفأفأة أن يتردد في الفاء التمتمة أن يتردد في التاء الأليم إلى الياء والغين قد غلب ذلك عليه فائدة أخرى في ترتيب العيد رجل عين ثم حصر ثم فهب ثم مفحم ثم لجلاج ثم أبكم انتهى اللي والصرف وقشر لفت بقعة شق وففو لفت وجمع زوجة اللفوت اللفت ذات غلام وهو ابن الغير قوله وهو أي الغلام ابن الغير أي ابن غير زوجها الآن بل ابن زوج الآخر فائدة في اختلاف أوصاف المرأة باختلاف الأولاد والأزواج إذا كانت تتزوج وابنها رجل فهي ضروك فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار فإذا كانت تلد الإناس فهي مئناس فإذا كانت تلد مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقره فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلاس فإذا كانت تلد توأمين فهي متآم فإذا ولدت أحمق فهي محمقه فإذا كانت تلد النجباء فهي منجار، فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت كما في النظم فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فهي مراسل فإذا كانت غير ذات زوج فهي أين فإذا كانت سيبا فهي عوان وإلا فذكر انتهى والملتقى وكل مطروح اللقى ومصدر إلى لقيته اللقى أعني رأيته ومثله اللقى والاسم تلقاء أتى بالكسر وضم لقمة لأكل لمة للشعر دانا منكبا قل لمة وَشَعْفُ راس وسد واللمه جماعه مجتمعون فَدْرِي قولوه جماعة مجتمعون فائدة في ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة على القياس والتقريب نفر ورهط ولمة وشرزمة من قبيل وعصبة وطائفة ثم ثبة وسلة وفوز وفرقة ثم حزب وزمرة وزجلة ثم فئام وصريق وقبص وجدل انتهى ما لا عقاب فيه من ذنب اللمم ايضا ولا حد شعور اللمم ثم الجماعات فهاتيك اللمم ومفرداتها مضت في شعر اداره اللقمة ذوق اللوس جمع بعير الاليس قليس يحمل ما حمل ثم اللوس اسم الطعام حلوه والمر ومطلق اللسوق فهو لوف سجية اللون وقشر ليط واسم من أسماء الرجال لوط واللط بالفتح لإرخب الستر للأكل أو للمضغ طيل لوف وما على أصل الجريد ليف وبلدة واسم نبات اللوف والأكل منه منعظ للأير وساعة من الزمان لوقة وما يكون في الدواس ليقة والرطب اسمه لديهم لوقه وزبدة خارجة من ذر جمعلة اللاء ومثله اللوى وملك رق من رمل اللوى كذا انطواء حية ثم اللوى هي الأباصيل فكن ذا خبره قوله لوى أي مقصورا وأما الممدود فهو العلم أي الرايه انتهى وأسد والعنكبوت ليث واد أشداء الرجال ليث وجمع ألوث بطيء لوث أو أهوج والسحب دامت تدري أو تدري أي ترش المطر فهي جمع السحابة اللوثاء أي بطيئة الإقلاع انتهى الشخص والإصلاح واسم اللأم والعسل الصلح اتفاق لئم وريش سهم ثم بخل اللؤم وخصة في نسب أو صهر قوله لئم واللأم أيضا بالفتح جمع لأمة بالهمزة فيهما وهي الدرع التامة فإذا كانت لينة فهي خدباء ودلاء فإذا كانت بيضاء فهي مازية فإذا كانت محكمة صلبة فهي قضاء وحفداء فإذا كانت طويلة الزيل فهي ذائل فإذا كانت مسقوبة فهي مسرودة فإذا كانت منسوجة فهي موضونة وجدلاء ومجدودة فإذا كانت قصيرة فهي شليل فإذا كانت واسعة فهي زرثة ونسرة ونسلة وفضفاضة انتهى من التعالب قد لمت عن نس العذول لومة وقلت ما أنت لمثلي ليما ذات شبه وإن فيك لومة دلاءة في النفس فعز الغير. انتهى باب اللام باب الميم وفيه 66 كلمة وحد نون حاس للمتاع صيد طعام بلغة متاع دلو سقاء والرشا متاع واسم إلى الزاد القليل النذري القطع واسم لنبات متك وقيل للأترج واسم متك أنف الذباب واسموس متكو والعرق في باطن طرف الأيري وجعل شخص مثلا فمثله والشبه أو بعض الملوك مثله جمع مثال أي فراش مثله أو النظير يا وحيد العصري قوله أو بعض الملوك أي اسم بعض ملوك اليمن انتهى لث أي بعود مجده عود به يلت فهو المجدح وكوكب الأنواء ذاك المجدح بضم ميم وأتى بالكسر قوله فهو المجدح المجدح بكسر الميم العود الذي يلت به السويق أي يحرك به فائدة فيما تحرك به الأشياء الذي تحرك به النار نفعر الذي تحرك به الأشربة نخوض الذي يحرك به السويق مجدح بفتح الميم وكسرها، <تصفيق> الذي يحرك به ما في البساتيق أي البراني مسواق <تصفيق> الذي يصبر به الجرق مصدار انتهى <تصفيق> الخير والشر الكثير المجنب والترس تتقى به السيوف مجنب وفرس تقاد جنبا مجنب أي جنب راسب بحبل الجره قولوه والترس إلى آخره كذا بخط ناظم وهو غير مستقيم الوزن ولعله ما تتقى إلى آخره انتهى مصحقه السلب والحرب اسم كل محرب ذو قوة على الحروب محرب ومن على السلب يدل محرب والليث والمغضب أي ذو الحصر السلب والحرب إلى آخره في نسخة الحرب والسلب ومنه المحرب انتهى. قوله وقوة على الحروب محراب بكسر النيم وفتح الراء فائدة في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع. إذا كان شديد القلب رابط الجئشي فهو مزيز. فإذا كان ملازما للقرن لا يفارقه فهو حلب. فإذا كان شديد القتال لزوما لمن طالبه فهو غلث. فإذا كان جريا على الليل فهو مخش. ومخشف فإذا كان مقداما على الحرب عالما بأحوالها فهو محرب كما قال الناظم فإذا, فإذا كان منكرا شديدا فهو زمير فإذا كان به عبوس الشجاعة والغضب فهو باسل فإذا كان لا يدرى من أين يؤتى لشدة بأسه فهو بهمة فإذا كان يقتل الأشداء والدماء فلا يدرك عنده ثأر فهو بطل فإذا كان يركب رأسه فلا يثنيه شيء عما يريد فهو غشمشم فإذا كان لا ينجاش لشيء فهو أيهم انتهى ما تمسح القدر به محاش قوم تحالفوا هم المحاش ما أحرقته النار فالمحاش من كل مشوي بحر الجمر فقار ظهر حيلة محال كيد عقاب قدرة نحال وغير ممكن هو المحال ومصرف عن وجهه للغير قوله ومفرق عن وجهه مفرق بالصيغة اسم المفعول أي قول صرف عن وجهه أي ظاهره لوجه آخر انتهى لثقل الحمل يقال محمل حمالة السيف فتلك محمل وشبه هودج وأما المحمل فهو المعان أي لحمل الوقر مرة مد البحر زاد مده والقيح في الجرح يسمى مده وضرهة من الزمان مده وما على اليراع أي من حبري وما يمد الشيء فهو المدد وجمع مدة الجراح مدد وجمع مدة الزمان مدد والمد في البحر نقيض الجزر مصيدة الوحش تسمى مدرى قرن به الرأس يحق مدرا والمشت أيضا ثم إن المدرا بفتح راء من بشيء أدري مكان نوحين الربيع مربع عود به يرفع عدل مربع ومن بخم الربع فهو مربع تشقيه في الرابع كأس الضر رضع البهيم أمه فالمرجل والقدر والمشت اسم كل مرجل والمهر من غير وثاق مرجل يسعى مع الأم لرضع الدر وكالرواح مصدر المراح وللنشاط اسم هو المراح مكان مرعى ابل مراح من عشبه اليابس والمخضر قوله هو المراح لعله مشتق من المرح وهو شدة الفرح من قوله عز ذكره ولا تمشي في الأرض مرحا وهو أعلى مراتب السرور وأما أولها فالجبل والابتهاج ثم الافتشار والاهتزاز وفي الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ كذا قال التعالبي أقول الظاهر أن معنى اهتز العرش تحرك من الحزن لا من السرور ثم الارتياح والبرنشاق ومنه قول الأصمعي حدثت الرشيد بحديث كذا فبرنشق له ثم الفرح وهو كالبطر من قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين ثم المرح المتقدم الذكر انتهى قولوه مكان, مكان مرعى إبل إلى آخره قال ابن الانباري وطن الناس مراح الإبل استبل الدواب زرب الغنم عرين الأسد أضحي النعامة أفحوص القطى وجار الزئب والضبع مكوو الثعلب والأرنب كناس الوحش عش الطائر قرية النمل نافقاء اليربوع خلية النحل حجر الضب والحية انتهى فعليه يكون المراح مأوى الإبل لا مرعاها وقد نظمها الشهاب الحجازي فقال كل شيء قد خص حقا بما أوى حققته لنا أولو الالباب وطن الناس والمراح لإبل ثم الاستبل خليه للدواب ومحل الأغنام زرب وايضا نافقاء اليربوع تحت التراب وكذا قيل قرية النمل حقا وكناس للوحش وصف البياب ولضب وحية قيل جحر ووجار للضبع ثم الذئاب وكذا المكو للأرانب والثعلب فاحفظ نظمي بغير ارتياب ثم لحوص للقطا ثم عش الطائر اتهمه يا رفيع الجنابي ثم أذحي نعامة فضبطه ولنحل خلية يا أصحابي. انتهى. ثم الذهاب والمجيء مردو أو طلب المرعى وميل مردو في جمع أمرد يقال مردو نقي خد من نبات الشعر وموضع الرد الهلاك مردى واسم لمجرى الخيل ثم المردى تكسر أحجار به والمردا المهلك الساكن بطن القبر قوله تكثر أحجار به أي حجر كبير تكثر به الأحجار ويسمى مردا وللتعالبي فائدة في ترتيب مقادير الحجارة فانظرها في فقه اللغة انتهى الحبل والمسحات كل مر وجمع مرة بكثر مر أي قوة وضد حلو مر ثم المرور مصدر كالمر لفعلة واحدة قل مرة عقل وقوة مزاج مرة وضد حلوة كذسم مرة وقنية الشيطان رأس الكفر شبه جنون اسمه المرار والمرة النسحات والمرار جمع لها ونبت المرار مقلص مشافرا للجزر أوله للجزر جمع جزور يعني أن الإبل إذا أكلت من ذلك النبت تقلصت أشفارها. انتهى. سرعة مشي النتف شعر مرط من خز نوصوف كساء مرط في جمع أمرط يقال مرط ساقط ريش أو عديم الشعر. أوله من خز نوصوف إلى آخره أي تزر به وللأكسية أسماء غير هذا. فالإضريح كساء من خز وقيل هو من المرعزة الخميصة كساء أسود مربع له علمان قال الأعشى إذا جردت يوما حسبت خميصة عليها وجريال نظير الدلامص قيل أراد شعرها وشبهه بالخميصة وعن الأصمعي أن الخميصة ملاءة معلمة من خز أوصوف البرجد كساء غليظ مخطط يصلح للخباء وغيره المشمل كساء يجتمل به دون القصيفة المطرف كساء في طرفيه علمان اللقاع بالقاف كساء غليظ عن الليل ودعم الأذهري أنه تصفيف وأنه بالفاء لا غير الوجه الثاني من الشريف الخامس من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب تسمة باب الميم حلب بإصبعين فهو المصر وحاجز بين الأراضي مصر جمع مصير أي معاء مصر والبهم أبطأت خروج الدر قولوه جمع مصير أي معاء مصر أي ضمن الميم ويجمع أيضا على أنصرة ومصران والمصر أيضا جمع مصورة وهي البطيئة خروج اللبن من الإبن وغيرها فالبهم بضم الباء جمع بهيم لكل ذات اربع انتهى ضربت في الارض مشيت مضربه عودا به يضرب سم مضربه فحل الضراب ذاك يدعى مضربا والماء جف من سموم الحر والطرد ابعاد كذاك المطرد واسم الى الرمح القصير المطرد والرجل الطريد فهو المطرد ليس له مأوى خلاف القصر قوله كذاك المطرد فائده قال السعربي المطرد بين العصا والرمح الأكمة بين التل والجبل البضع بين الثلاث والعشر الربعة من الرجال بين القصير والطويل وكذلك من النساء السنون من الإبل والشاء بين الممخة والعجفاء العريض من المعز بين الفصين والجزاء النفق من النساء بين الشابة والعجوز قوله ليس له مأوى أي لأنه لا يؤويه أحد وهو أشد من المطرود انتهى ومكة والجنة المعاد والحج والمرجع والمعاد جمع لمعد ضخم ضخم المعاد اسم لما أعدت فقف إثري فضلة لحم أي قدر معقب نجم وقرط والخمار معقب وولد الميت فهو المعقب ومن يجازى بعقاب الوزر ومنزل وموضع معان وجمع معن يا اخي معان وكل من اعنته معان والمعن للكثير او للنذر قوله معان المعان بفتح الميم اسم لكل منزل واسم لموضع مخصوص بطريق الحج الشامي انتهى ما تأكل الرفاق فيه المقطع وما به يقطع فهو المقطع فاقد شهوة النكاح المقطع ولغريب الدار أو ذي الهجر قوله أو الهجر أي المهجور المتروك من يقفض لأمثاله هو انتهى وما به يقنع فهو المقنع والقنع نفسه وأما المقنع فهو غطاء الرأس ثم المقنع إن يلاقي الماء حين يجري قوله إنا يلاقي الماء أي إناء يفتقبل به جدية الماء إنسها إقامة أي بالمكان مكدو ومشت فسريح الشعور مكد وجمع ناقة مكود مكدو حلوبة لبنها ذو وفري قولوه حلوبة بالجر عط بيان على مقود و... وتطلق المقود أيضا على الناقة الشحيحة انتهى جماعة الناس فتلك الملأ وقيل بل أشرافهم والملأ جمع امتلاء البطن أما الملأ فزكم تمنع شم النشر أولوه جمع امتلاء البطن أي جمع ملئة بالكثر وهي امتلاء البطن من الطعام والملاء بضم الميم جمع ملئة بالضم وهي زقمة في الخيشوم تمنع شم الرائحة انتهى ضد الخلاء قد أتى الملاء من الآن بطن جمعه ملاء جمع ملاءة هو الملاء من معدة للنشر أولوه معدة للنشر ضد, ضد الطي أي تنشر على الفراش انتهى ملء الإناء مرة ملات وهيئة انتلائه ملات كذا انتلاء البطن والملات زكمة ورهل في البكر قوله ملء الإناء مرة ملات إلى آخره كذا بخط الناظم وهو بنقل حركة الهمزة من لفظ ملأ إلى اللام قبلها في الكلمات الثلاث وأصل الكلمة ملأ بالثقون اللام وفتح الهمزة انتهى مصحو إذا ملأ الكوز قيل ملأ أو امتل الكوز يقال ملأ وقل من أجد غناء ملؤا بضمه إن شئت أو بالكسر إلقى ملح في الطعام ملح حسن وشحن ورضاع ملح وملح الاخبار ثم الملح جمع ملاح خرقه في الحر قوله ملح الملح بكسر الميم الرضاع والملح أيضا ملح الطعام واختلف في قولهم فلان ملحه على رقبته فقيل, فقيل المراد به أنه ممن يضيع حق الرضاع كما يضيع الملح من يضعه على رقبته وقيل المراد به السيء الخلق الذي يطيشه أقل كلمة كما أن الملح الموضوع فوق الركبة يتبدد بأدنى حركة وقول مسكين الدارني لا تلمها إنها من مسوة ملحها موضوعة فوق الركب فقيل عنا به أنها من قوم هم في الغدر وسوء العهد كمن ملحه فوق ركبته وقيل أراد بها أنها ثوداء زنجية من قولهم ملح, ملح الزنجي على ركبته، والملح مؤنثة في أكثر الكلام فلهذا قال ملحها موضوعة انتهى من الدرة قوله في الحر أي رحم الناقة انتهى لربعة واحدة قل ملحة وقطعة الملح تسمى ملحة بعض ثواد في بياض ملحة نادرة واسم القليل النذري أرضعت الأم الصبية ملحت على الندى فوق الأراضي ملحت وحسنت صورة زيد ملحت ضد حلا أيضا اتى بالكسر قوله ملحت بفتح اللام بمعنى أرضعت من الملح بكسر الميم بمعنى الرضاع ومن ذلك قول وفد هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا ملحنا للحارث أو للنعمان لحفظ ذلك فينا أي أرضعنا له وعليه قول أبي الطمحان في قوم أضافهم فلما أجنهم الليل استاقوا نعمة وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعة أغضرة يريد أني لأرجو أن تأخذوا بغدركم في مقابلة ما شربتم من لبنها الذي حسن أبدانكم وثمنكم انتهى من الدرة ولادة طلي بطين ملط من لا يبالي قط ذاك ملط جمع ملاط يا نبيه ملط طين وجانب سنام البكري بالطين إن سد البناء ملط وزال شعر جلده أي ملط أو صار ذا وقاحة قل ملط أي لم يبال فعل شيء يذري قوله وزال شعر جلده أي آخره فائدة في خلاء الأعضاء من شعورها يقال رأس أصلع حاجب أمرق وأطرق جسن أمعط خد أمرد عارض أنط جناح أحص ذنب أجرد بدن أملق قال الليث الأملق الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية وكان الأحنق بن قيس أملق انتهى. الخمر والرماد كل ملة موضع طبخ خبزه والملة شريعة اوديه والملة خياطه أولى بغير نكر كراهة الشيء فتلك الملل شرائع كذديات الملل ثم الخياطات فتلك الملل الأوليات قبل كث الفدر سآمة وكسل ذاك الملال تصهم وجمع ملة الخبز ملال واسم إلى حر شديد الملال واسم لحمى في العظام تسري العجل أو وسط الطريق ملك وملك مخففا والملك حوز بوجه الحل ثم الملك قوائم جمع ملاك يجري قد من أي أنعم زيد منه ولم يشن إحسانه بمنة فإن تكن ذا قوة أي منة ملت بالإحسان كل حر وفنجة مقدار رطلين منة واسم مكان قرب مكة منة ومنية بالضم جمعها منة ما يتمناه الفتى من خير قد قيل للتأخير حقا من سأه ثم العصا والدرع كل منسأة وحاجة قد أخرت ساء نفؤ البعير سوقه بالزجر قوله ثم العصا والدرع كل منسأة بكسر الميم لأنها اسم آلة وهي التي يعتمد عليها وبيها نطق القرآن قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأة وقد أصل أهل اللغة كسر الميم في أوائل أسماء الآلات المتنقلة الموضوعة على مفعل ومفعلة وهي عندهم كالقضية الملتزمة والسنة المحكمة إلا أنهم أشذوا أحرف يسيرة ففتح الميم من منقرة البيطار وضموها من مدهن ومسقط ومنخل ومنصل ومقحل ونطقوا في مفقه ومرقاه ونتصهر بالكسر قياساً على الأصل وبالفتح لكونها مما لا يتناول باليد، فائدة في ترتيب العصي وتدريجها إلى الحربة والرمح. أول العصي المخفرة وهي ما يأخذه الإنسان بيده تعللاً به، فإذا طالت قليلاً واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العفة، فإذا استظهر بها الضعيف والمريض فهي المنسأة فإذا كانت في طرفها عقافة فهي المحجن فإذا صارت فهي الهراوة فإذا غلظت فهي القحزنة والمرجرة ويقال إنها من حديد فإذا زادت على الهراوة وفيها زج فهي العنزة فإذا صارت وفيها سنان دقيق فهي نيزق ومطرد كما تقدم في النظم في قولنا وسم إلى رمح قصير مطرد فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة وقد تقدمت الألة أيضا في باب الألث فإذا كانت مستوية نبثت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف فهي الصعده فإذا جتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والرمح انتهى من التعالي مستنقع الماء فذاك المنقع واسم الإنى ينقع فيه المنقع في الماء ما ينقع فهو المنقع وقد أتسم فضلة في القدر ومورد الماء فهذا المنهل والقبر والشخص السخي منهل مروا ومعطش وكل منهل ومغضب أعني به ذا الحصر للرفق قيل مهل ومهل والقيح والصديد فهو مهل ضرب من القطران ذاك مهلو مع فضة ذائبة أو قطر قوله أو قطر بكسر القاف، أي نحاس مذاب قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة انتهى مرة مور لاضطراب مورة وجلب قوت النفس قوت ميرة والماء الجالب ثم المورة جمع له والمور موج البحر ما لم يذكى فهو يدعى ميته وهيئة الموت تسمى ميته واسم مكان بالفلاة موته واسم الجنون أي ذهاب الحجر قد مال عني أو علي ميلة وهيئة الميل تسمى ميلة وشبه ذلو ذاك يدعى مولة والعنكبوت ذو البيوت الدسر قوله ذو البيوت وفق للعنكبوت والدثري جمع دافر وهو الواهن وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت انتهى باب النوم باب النون وفيه ست وعشرون كلمة إذا استبان الأمر قيل نجد أو عرف الشخص لكد نجد أو شجع الإنسان قيل نجد ونجد للعالي خلاف الغور قوله إذا استبان الأمر أي ظهر ووضح قيل نجد بفتح الجيم ماخوذ من النجد وهو الطريق الواضح فائدة في تفصيل اسماء الطرق وأوصافها النجد والمرصاد والصراط الطريق الواضح الجادة والمنهج واللقم والمحدة وسط الطريق ومعظمه اللاحب الطريق الموطأ المهيع الطريق الواسع الوهم الطريق الذي يرد فيه الوراد الشارع الطريق الأعظم النقب والشعب الطريق في الجبل الخل الطريق في الرمل المخرف الطريق في الأشجار ومنه الحديث عائد المريض على مخارف الجنة النيسب الطريق المستقيم وقال الليث هو الواضح كطريق النمل والحية وحمر الوحش قال دكين بن رجاء الفقيمي عينا ترى, الناس... عينا ترى الناس إليها نيسبة من صادر ووارد أيدي سبا واحدة النحل الذباب نحلة كذلك الدعوة تسمى نحلة عطية والمهر كل نحلة وليس كسر النون بالمضر وبلل والجود والشحم ندى وكلأ وغاية ثم الندى صوت وجاز ضمه أما الندى فجمع ندوة محل السمر والأرض إذ نشفت المى نشفه وما تبقى في الإناء نشفه ورغوة تعلو الحليب نشفه وما غرفت تاخنا من قدره رفع ووضع داء النصب والعلم المنصوب أما النصب فالحظ كالنصيب ثم النصب لكل معبود سوى بالقهر الخدمة انتصاف ليل النصف والشطر والانصاف كل نصف جمع نصيف أي خمار النصف ولغة نصف بمعنى الشطر قوله جمع نصيف أي خمار سائدة في ترتيب الخمار البخنق خلقة تلبسها المرأة فتغطي بها رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها ثم الغصارة فوقها ودون الخمار ثم الخمار أكبر منها ثم النصيف وهو كالنصف من الرداء ثم المقنعة ثم المعجر وهو أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة ثم الرداء انتهى ودعت الرخاء عيش النعمه واليد والمنة فهي نعمة وقرة العين تسمى نعمة ونعمة مسرة بالكسر ورعبة الحم اسمها نفاض إذا الصبيان هو النفاض وفي هلاك المال قل نفاض أو في فناء الزاد وافتح تسري ومرة النقب لثقب النقبة هيئة الانتقاب تدعى نقبة لون هزال والنقاب نقبة صدأ سيف قرحة في الظهر ثم الوثوب هو معنى النقز وسم كل رجل بالنقز جمع نقوز جاء لفظ النقز كما اتسما مفردا للبئر وضد اضرام الامور النقض والجمل الهزيل صوت النقض والكماه الكساء اما النقض فللبنى المنقوض كالاجر كسرك او ضربك هام النقف للفرخ من بيض بدا قل نقف جمع نقيف من جذوع نقف ما أكلته أراضات فدري تحويلك الشيء فذاك نقل وكل نعل خلق فنقل جمع نقيل أي طريق نقل واسم لما يؤكل عند السكر وصوت سيل أي بواد نقلة مسنة لم يخطبوها نقلة تميمه بين الأنام نقلة ورحلة وقد اتت بالكسر والنقد للحبل وعهد النكس وكل منقوب فذاك نكس وقيل في جمع نكوس نكس كثير نكس الأرض بل والأمر قوله كثير نكس الأرض أي بعوض أو كثير نكس الأمر أي نقضه بعد إبرامه انتهى قوله كثير نكس الأرض كذا بخطه والذي في القاموس إن نكس الأرض بالمثنى تحرر انتهى مصحفه غرز بما حدد طرف النكز بقية المخد عظم النكز وجمع ناكز نكوز نكز لما فني الماء بها من بئره قلب على رأس فهذا نكس والرجل الفسل الضعيف نكس رجوع داء بعد برء نكس والنافس المرخي لرأس فدري قوله هو الرجل الففل الضعيف نكس والنكس بالكسر أيضا من السهام الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله انتهى وللعقاب قد يقال نكل واسم لفوف أو لقيد نكل وللصبور ذي القوى والنكل جمع نكول أي جبان غمري قوله أو لقيد أي من حديد فإن كان القيد من جلد فهو طلق فإذا كان من خشب فهو مقطرة وفلق فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفت انتهى من التعالبي وسم لشاعر أو كسر نمر نوع من السباع ذاك نمر والجمع منه نمر ونمر واسما أتى لموضع في البر وقطعة من السحاب نمرة والنمر أنفاه تسمى نمرة. ونكتة من أي لون نمرة وسمي النمر لتلك النمر واحدة النمل وداء النملة تقارب النشية يدعى نملة بقية الماء بحوض النملة نميمة بالحركات تجري مرة نهي ضد أمر النهية سميلة النوق اسم شخص نهيه والعقل في القلب يسمى نهية وجمعه نهن فكن ذا خبر قرب كذا نزول أمر النوب وجمع ناب أي مسن نيب صنف من السودان ذاك نوب واسم لطير النحل جان النور زهر النبات والنفار نور وموضع علم ثوب النير وبقر الوحش فذاك نور كذضيا من نار نوم فجر وبسر في اليد تلك ناك أعلى مكان في الجبال نيق وجمع ناقة نياق نوك وأنوق أنواق ناق فدري قوله أعلى مكان في الجبال نيق فائدة في ترتيب ما من الأرض إلى أن يبلغ ثُمَّ ثم ترتيبه إلى يبلغ الجبل عن أشغر ما مرتفع من الأرض النبك ثم الرابية أعلى منها، ثم الأكمة، ثم الجبية ثم النجوة، ثم الريع، ثم القف ثم الهضبة وهي الجبل المنبسط على الأرض، ثم القرن وهو الجبل الصغير، ثم الدك وهو الجبل الزليل، ثم الضلع وهو الجبل ليس بالطويل، ثم النيق المذكور في النظم وهو الطويل أو مرتفع منه في الهواء. ثم الطود ثم الباذخ والشامخ ثم الشاهق ثم المشمخر ثم الأقود والأخشب ثم الأيهم ثم القهب وهو العظيم مع الطول ثم الخشام انتهى أخذ وأجاك عطاء النول كذلك التقبيل أما النيل فاسم لنهر مصر ثم النول صنف من السودان شعث غبري انتهى باب النوم باب الهاء وفيه ست عشرة كلمة ومزق عرض قيل فيه هتر والخطأ الأمر العجيب هتر أما ذهاب العقل فهو هتر من حزن أو مرض أو كبر والصرم والترق يسمى هجرا والجمل الفائق يدعى هجرا وادع القبيح من كلام هجرا والهذي في النوم وعند الضر ومرة الهجر ثم هجرة ونقلة من أرض قوم هجرة وجاز ان يقال فيها هجرة أما الهجير فهو وقت الظهر كراهه الرمي بسلح هر دعاء سوق الشياه هر واسم إلى السنور ثم الهر ليث كثير لبن أي در شق لإفساب وسب هرد نعامة ساقط قوم هرد وكركم عوق صبغ هرد واسم لطين يا أخي محمري والظلم والترك اسم كل هضم واطمئن الأرض وستح هضم جمع هضوم أي سخي هضم وجمع أهضم رقيق الخطر وسكب غيث أو دموع هطل وأحمق زئب ولص هطل وجمع هطلاء بمد هطل لديمه تكثر رش القطر قوله وسكب غيث فائدة في فعل السحاب والمطر إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل حفشت وحشكت فإذا استمر مطرها قيل هطلت ومطره الهطل الذي في النظم وقيل هتلت أيضا فإذا صبت الماء قيل همعت وهضبت فإذا ارتفع صوت وقعها قيل انهلت واستهلت فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق. فإذا سال يركب بعضه بعضا قيل اتعنجر واتعنجج فإذا دام أياما لا يقلع قيل أنجم وأغبص وأزجن فإذا أقلع قيل أنجم وأصم وأصرى انتهى وأول الغيث هو الهلال وقمر لسبعة هلال والشعب في تهامة هلال ولغلام حسن بالكسر أي لا هم قول لا همامي ضعيثة الأمطار بالهمامي أدعو كما ذو الملك بالهمامي يدعى إذا كان عظيم القدر قوله لا همامي هو مبني على الكسر أبدا كحزام وقصامي قوله إذا كان عظيم القدر فائدة في تفصيل أوصاف السيد الحلاحل السيد الشجاع الهمام السيد البعيد الهمة أو الملك العظيم القدر كما في المظم القنقام السيد الجواد الغطريف السيد الكريم الصنديد السيد الشريف الأروع السيد الذي له جسم وجهاره الكوثر السيد الكثير الخير الجهلول السيد الحسن البشر المعمم المسود في قومه انتهى قد هنأ الأكل لهم هناء أي ساغ حين وجدوا هناء أي قفرانا في بني هناء قبيلة تسكن بيت الشعر قوله قبيلة تسكن يعني أنها من العرب انتهى جو جبان فارغ كل هوا اقبال ادبار بشيء الهوى وسم حدار من علو هوى والأحمق الهاء واسم الجئر قولوه واسم البئر أي التي لا متعلق لها ولا محل لرجل نازلها انتهى وادعوا اصفرار البقل اي بالهيج وزجر ناقة بهيج هيج واجمع لأهوج بلفظ هوج لأحمق وفعله ذو نقر حركة والانزعاج هيج وهي لزجر العيس أيضا هيد. اسم يهود او نبي هودو والتائبون من قبيح الوزر والعطش الشديد ذا كهيف للاهيه الضامر جمع هيف وريح حر البل وبرد هوفو والرجل الذي خلى من خير قوله هيف اي بكسر الهاء جمع اهيف وهو ضامر البطن والانثى هيفاء فائدة في تفصيل الاوصاف المحموده في محاسن خلق المرأة إذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وقباء وخمسانة فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هضيم فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عطبول فإذا كانت عظيمة الوركين فهي هرقولة فإذا كانت عظيمة العجيزة فهي رداح. فإذا كانت سمينة منتلئة الزراعين والساقين فهي خدلجة فإذا كانت ترتج في سمنها فهي مرناره فإذا كانت كأن الماء يجري في وجهها فهي رقراقة فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي ضبطة فإذا عرفت في وجهها نظرة نعمة فهي سمك فإذا كانت عظيمة الخلق مع الجمال فهي عبهرة فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة فإذا كانت متثنية من اللين فهي غيداء وغادة انتهى ومرت الهيل لصب هيلة والهول خوف وكذاك الهيلة والمرأة الحسناء تدعى هولة والهالة سمدارة للقمر من هار من هو الهيام ثم العفاش يا أخي هيام شبه جنون اسمه الهيام من أجل عشق وهو أمر كثري قولوه هيام أي بالكثري جمع هيمان والهيام بالضم شبه جنون يعتر العاشق فيهيم على وجهه كما فعل مجنون ليلى وغيره فائدة في ترتيب الحب وتفصيله أول مرافد الحب الهوى ثم العلاقة وهي الحب الملازم للقلب ثم الكلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو أشد منه ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاهج ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهو جلدة دونه ثم الجوى وهو الهوى الباطل وقد مر في باب الجيم ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ومنه سم يتيم الله أي عبد الله ثم التبل وهو أن يثقمه الهوى ومنه رجل متبول ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدله ثم الهيام والهجوم وهو يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم انتهى انتهى باب الها باب الوا وفيه عشر كلمات ضراب فحل ناقة فالوثر وقيل للفرش الوطيء وثرو جمع وثير أي وطيء وسر واصله بضمتين يجري ووتد يقال فيه ود ثم الوداد مع خل ود بالكسر اما مطلقا فود وصنم كان زمان الكفر قوله مع خل ود الود بمعنى الحب اذ اقترن بلفظ خل بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي مواددا مخاللا كثرت واوه مناسبة, مناسبة لخاء خل فإن لم يقتلن بلفظ خل فقيل يضم وقيل يفلث انتهى وكل نور عطر فالورد ورود ماء نفس ماء ورد وجزء قرآن كذا والورد جمع لورد أو وريد فدر قوله جمع لورد بفتح الواو وهو الزهر أو السبع أو الفرس الذي لونه بين القميت والأشقر وقوله أو وريد هو عرق بصفحتي العنق وهو المعني بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد انتهى فائدة في أسماء العروق في الرأس الشأنان وهما عرقان ينحضران منه إلى الحاجبين ثم إلى العينين في اللسان الصردان في الزقن الزاقل في العنق الوريد والأخدع إلا أن الأخدع شعبة من الوريد وفيه الوججان في القلب الوثيل والنياط والأبهران في النحر الناحر في اسفل البطن الحالك في العضد الأفجل في اليد الباسليق وهو عند المرفق في الجانب الإنسي مما يلي الإبط والقيفال في الجانب الوحشي والأفحل بينهما وهو عربي فأما الباسليق والقفال فمعربان في الساعدي حبل الزراق فيما بين الخنصر والبنصر الأسيلم في باطن الزراق الرواهش في ظاهرها النواشر في ظاهر الكف الأشاجع في الفخذ في العجز الفائل في الساق الضاء الصاف في سائر الجسد الشريانات انتهى وحت أوراق الغصون وارقو في الورق صد في قيل ورق والأورق الأغبر جاء الورق جمع له من إبل أو طير قوله والأورق الأغبر وهو ما لونه كلون الرماد الواحد من الإبل أورق ومن الطير ورقا انتهى وسي ورق راكب فالورق وورق خفت منه الورق جمع وراك للإكاف ورق يضع للبهين فوق الظهر ضد لقطع ولهجر وصل والعظم لا يكثر ذاك وصل وإن أردت قلت فيه وليلة وصل وليلة الوصل ختام الشهر قل في ولادة وحط وضع وفي خسارة العروض وضع وفي دناءة يقال وضع أي خسة أو في انحطاط قدري وثقل السمع جلوس وقر والصدع والحمل الثقيل وقر جمع وقور أي رزين وقر ولشياه وصفت بالصغر قوله وثق السمع فائدة في ترتيب الصمم بأذنه وقر فإذا زاد فهو صمم فإذا زاد فهو فرش فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ انتهى إن جلس الإنسان قيل وقر أو صمت الأذن يقال وقرا من ترك الطيش فذاك وقرى أي صار ذا مهابة وفقر لحية قد لدغت قل وكعت إبهام رجل قد علت أي وكعت من فوق سبابتها ووقعت خناف زيد صلبت عن كسر انتهى باب الواو باب الياء وفيه ثلاث عشرة كلمة وحيث لم أجد من الأسماء مثلثات بدأت بالياء والياء من تمام الاستيفاء أنبت بالأفعال حسب اليسر بكرية من أكل الأراك يأرك أي يشتك البطن ودوما يأرك يرعى الأراك ثم زيد يأرك بالدار أن يقيم ففهم تدري قوله من أكل الأراك أي الحمد انتهى في عطش والعفق قل يحر من يطبخ الحريرة يحر لشدة الحر فقل يحر وثلث الحاء تفذ بالبشر إذا ركبت فرسا يحل برخو عرق بيه لا يحل يحرم يا من عقدتي يحل حين يحل بيت أم عمرو أولوه يا من عقبة في ومن كلام السيد حسن البدري وكثر أو اضم في مضارع لحل هذا إذا استعملت في معنى نزل في ضد قد أحرم ذا وذا حرم فاكثر وإن كان بمعنى فكض انتهى يغضب معنى قد أثى ليزبر يكتب أو يقرأ معنى يزبر وقيل في ذلك أيضا يزبر أما الزبار فهو جمع الزبر قوله فهو جمع الزبري بكسر الزام ككلم وكلام وجمع الجمع الزبر ككتب انتهى قد فر باق حافر يفر والباب إن فتحته يفر ثم البخيل ماله يفر ونوقه لأجل حفظ الدر قوله والباب إن فتحته أي أو أغلقته يصر بكسر الصاد أن يفوت وكذا الجندب والرحى والأنياب والأقلام وصر الناقة شد أخلافها لألا تحلب أو ترضع انتهى وقال التعالبي الصرير فوت القلم والسرير والطست والباب والنعلي وذكر في اختلاف أسماء الأصوات ما يحسن ذكره هنا فقال النشيش فوت غليان القبر والشراق الرنين فوت الفكلى والقوف القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل النقيق صوت الدجاج والبطة القعقعة صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر العجيب صوت الرعد والنساء والشاء الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به الخشخشة والشخشثة صوت حركة الكرطاس والتوذي الجديد والدرع الجلجلة صوت السدع والرعد وحركة الجلاجل الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير الطليل صوت البعوض والزباب والقنبور الأفيث صوت الناقة والمحمل والرجل إذا أتقله ما عليه الصرفرة صوت الباز والبط والأخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد <تصفيق> الإنقاض صوت الدجاجة والفروج والمحجمة إذا شدها الحجام بمص. التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائف طرد الصوت فهو غرب الزمزمة والزهزمة صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مثبق فما انتهى من برد ثلج النبات يضرب يضعف والعرق وفحل يضرب ينبض أو ينكح ثم يضرب يغلب في مضاربات الغير من عرض القول بكسر يعرض وعرض الأمر بفتح يعرض وعرض الشيء بضم يعرض اتسع فهم ما أقول ودري رأيت زيدا بالحسام يعصى يضرب حينما الغلام يعصي أي لم يطع ما ضره لو يعصوا يضرب بالعصى بغير ضر والقلب مثل بصر قد يعمى ثم البعير باللعاب يعمي يرمي وزيد للنساء يعمو يميل والعمل التباس الأمر إني ففاز العزم من يفر يعقد ما ولا يفر يهرب والسائس قد يفر يكشف أسنانا لفهم العمر قوله يكشف أسنانا أي لمعرفة عمر البهين أكبير هو عن حغير من قر عينا قد أتى يقر وبالمكان هو لا يقر زيد على طعامه يقر يصب باردا شبيه القر دعما إذا أكرمته يهر يبطر أو أهنته يهر يكرر النباح أو يهر يأكل هرهرا لأصل الخمر قوله يأكل هرهرا يعني العنب لأن الهرهر ما تساقط من عنب الكرم انتهى إن شام زيد ضيفه يهش يبدي ثرورا والسوى يهش يضعف وهو بالعصى يهش ينثر أوراق الغصول القبر. انتهى باب الياء وانتهى كتاب نيل الأرب شرح مثلتات العرب للأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي ترجمة صاحب الكتاب للشيخ محمد ثني إبراهيم غفر الله ذنوبه يقول صاحب كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب هو العلامة النبيل الفهامة الجليل المرقوم الشيخ حسن قويدر المنسوب إلى مدينة الخليل اديب مصر ذو المآثر الناظم الناثر استفاد وأفاد وحصل وأصل وطارح ونافح نظر في العلوم وجود المنثور والمنظوم وهو شاعر طويل النفس منور المنثور إذا اقتبس. كامل المقاصد جيد القصائد شعره المنسجم السهل يزري بكلام ابن سهل ونثره البديع يحاكي مقامات البديع كيف لا وقد يستغنى بمنثوره عن زهر الربيع غزير المروة صادق الأخوة ثقة فيما يؤخذ عنه من النقول في المعقول والمنقول كثير الثنون قليل المجون